لا سورة هود. توت توت توت تتوت تتوت تتوت تتوت تتوت تتوت تتوت من الشيطان تتوت تتوت الله الرحمن الرحيم. تتوت تتوت تتوت اللهم اني لا من بهذه وبشير ولكنك ايها ثم ايها المسلمه ايها المسلمه ايها المسلمه ايها المسلمه ايها المسلمه ايها وَإِن ايها المسلمه ايها المسلمه ايها المسلمه ايها المسلمه ايها المسلمه ايها المسلمه ايها المسلمه ايها اللهم يا تنور هم صدورهم ليستخفوا همين اللهم حين تنور ثيابهم يعلم ما همين همين يعلنون. همين عليم بذات الصدور. همين همين همين همين همين همين همين همين همين همين كما تكلمنا سابقاً يذكر الله الجل كأن الله يقول هذه الحروف حروفكم هذا الأصوات اصوات مألوفة عندكم ومعروفة ونحن ما جينا بشيء ما يعني غريب عليكم حتى تقولوا ايش ما استطعنا جينا غريب ومن الشي الموجود عندكم من الحروف يعني من حروف لغتكم فإذا هذا التركيب ما استطاع الناس يعترف مثله لأنه لأن التركيب من عند الله وإلا فاللغة لغتين والحروف هي يعني من يعني من حروفهم لأن لو هي لغة ثانية يقولوا ما بلا ما احنا عارفين للغة ثانية ولا ان إحنا نشوف نسوي مثله قال فلان مرأى وقالوا إن القرآن يعني يعني حاولوا يتبع الحروف في بدايات بعض الصور وجدوا حوالي نصف الحروف تذكر الله في بداية في الصور كاف ها يا عين صاد والف لام را وجدوا تقريبا نصف الحروف والنصف هذا هو الأكثر استعمالا وجدوا أشياء غريبة فيها صفات يعني الحروف دي لها صفات وأنها فيها صفات فيها يعني كأنها مثلًا بعض حروف الهمس وبعض حروف اللين وبعض حروف الكذا وبعض معلومة. إيه لكن كأنها قال يعني عجيب يعني كأنه نصف من كل شيء. إيه مع أراد يعني أراد الله حذف بعض الحروف ومع ذلك يعني ما جمعها كلها في صورة في كل وقت كل وض في بيقول ألف لام ألف لام راء هذه الحروف التي ايش يعني سألفونها وتعتادونها ليش ما استوى منه؟ لكن هذا الكتاب ما هو مثل أي ما هو يمكن يفعل يعني يسوي أي بشر كتاب أحكام سائراته ثم فصلت من لدن حكيم الخبير. يعني هذا الكتاب كتاب هذا كتاب أحكام سائرته أحكام يعني ما يمكن يجي فيها خلل ما يمكن يجي فيها أي خلل ولا يمكن يجي فيها أي تناقض. فهي محكمة البناء لا يمكنك ظهار فعن من البناء المحكم ما يمكنك ظهار ثم فصلت فصلت للناس ووضحت يعني الآيات وفصل ما في هذه الآيات بعضهم يقول فصلت فسرها بالتفصيل يعني آية آية وتورة سورة وبعضهم يقول فصلت يعني بينا بينت آياته ووضحت آياته وبحيث الأحكام التي فيه فلذا قال بعدها ثم فصلت من لدن حكيم خبير هذا الكتاب من لدن يعني من عند حكيم خبير عالف يعني يعلم كل شيء ولا يفوت شيء فلذا استطاع أن يوجد هذا الكتاب وحكيم يعني ما يمكن أن يخطئ فلذا كان هذا الكتاب معجز ولا يستطيع أي واحد من البشر أن ياتي بمثله الله تعبدوا الا الله كان في التربيه اياته اياته يعني من آياته الذي اتى بهذا الكتاب لا تعبدوا الا الله إن إنني لكم من نذير وبشير لا تعبدوا الا الله اذا من اهم ما جاء بهذا الكتاب وفي كل الكتب التوحيد لا الله انني لكم من نذير وبشير إذن التوحيد وان يحتفظ أن تكون العبادة خاصة لله وحده وايضا في تحذير للناس من الآج إنذار للناس وتحذير لهم من جهنم وفي بشارة للمؤمنين بالجنة هذا معنى إنني لكم منه إنني لكم منه يعني من الله نذير وبشير نذير يعني محذر لكم من جهنم ومبشر لمن, آج لمن يتبع كلام الله بالآج بالجنة وأن استغفروا ربكم إذن وفي هذا الكتاب أو من ما فصل فيه وان استغفروا ربكم اطلبوا من الله أن يغفر ذنوبكم وخطأكم وما أنتم عليه من الأخطاء أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا فإن استغفروا ربكم يعني توبوا أو توبوا عما أنتم عليه يعني من الضلال سوص النمكان بيعود الأخنام وهذا فيه يعني ذنب كبير بين أكبر الذنوب قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه هنا قد يقولون هذا الاستغفار والتوبة معناه متقارب استغفر ويتوب لكن قالوا كأن التوبة هنا أراد بها معناه أكثر أكثر من الاستغفار استغفر يعني مما حقلني ورجوا إلى الحق ودخلوا في هذا الدين ثم توبوا إليه ارجعوا اليه كان توبوا واستمروا معه مع الله وانقادوا مع الله تستمروا مع الله فلذا بعضا بيقول يعني في ايه تابوا آي ثم استقاموا تابوا ثم استقاموا لان هذا الاستقامه على اضمن من التوبة المفروض الإنسان يعني يدعو الله إلى التوبة يعني ويستمر واحد يثبت على التوبه إذا نجو معنا الاستغفار الدخول في إيه؟ يعني الخروج من الشرك والدخول في هذا الدين ثم توبوا إله يعني الاستمرار في هذا الدين والثبات على هذا الدين والعمل بما جاء به يمتعكم متاعا معتنا يعني وهذا في وعد من الله إن الناس إذا, إذا رجعوا الى الله وإذا احسنوا أعمالهم فإن الله يعيش بقى يوفي من في الدنيا قال يمتعكم يعني جعل للاستغفار والتوبه والرجوع الى الله قال لجعل له فوائد قال يمتعكم متاعا حسنة يعني يحييكم حياه طيبه هذا واحد وايضا الى اجل مسمى ايضا عد إيش مد في اعماركم الى اجل عد باي كان في زيد في اعماركم العالم في الدنيا ولا نعم في الدنيا يمتعكم متاعا حسنة الى اجل مسمى الا اكثر اكثر ما بي خلل الناس من من الدين خوف على المصالح الدنيويه على اموال وعلى دعامات وعلى كذا وعلى مكاسب وبعضهم بي مع اعمال مشبوهه فالله بيقول انت اتبعوا هذا الدين وفيها المنفعه والخير لكم ما ينفع حتى قال ذي يعني الدعامه والقاده لو يدخلوا في الدين بايش في أكثر, أكثر, اكثر من يعني يعني الفوائد بالمصالح اللي بسوتم فإذا قال يمتع ثم متع وهذا وعد من الله والله إذا وعد بشيء يعني ما يعني لا يقف أمام الشيء متع حسن يعني راحة وسعادة وإلى أجل المسمى قالوا أيضا يعني كان عند في النبي يعني يخليه إلى وقت يعني كان في إمداد الأجل ما عدم أجل الله العقبة يعني أما إذا عرفته بعجل الله العقبة كان ذار رفضوا الانجياذ بر <تصفيق> لا يعني ما بمعنى إنه متسع متاع عذب جباه عذاب إلى كأنه لو ما لو ما النبي يعجلهم يعجلهم رب العذاب. هو من الآيات بالعذاب العاجل. فنادى المسجعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يعني تبعدوا إلى رب محدد مين. ويؤتي كل بفضل فضله ويؤتي كل بفضل كل صاحب عمل فالح يعني فضيل بأتي بفضله يعني ثواب عليه نعم جميل يعني بعد ما هو من شيء من الآخرة وان تولوا اعرضون به وان تولوا اذا اعرض اذا انت يعني انتم تعرضوا عن هذا الكتاب وعن عن بالله فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير هذا واذا عرضتم عليكم من ايش عذاب الاخره وهو يوم كبير قلنا لكم لأنه ما أكبر منه في شده يعني عظيمه يعني ما يمكن يعني لا اجد من من عذاب الاخره لانه عذاب مستديم وكل شيء بيجوا اس منتهى الشده في عذاب جهنم يعني كل ما يعني انا ما استبعد ان احنا يعني في عند ما يقول الله خلق لكم ما في الارض جميعا كان هذه الايه بنستغرب عندما اسمع اقراها ويرجع راسه يعني المصايب اللي بتجيكم مثلا الثعابين هذا وال... يعني الحوش المفترسة والكلاب المؤذية والأشياء التي تجيب الأمراض والله يقول خلق لكم ما لكم يعني لماذا لكم كيف أننا خلق لنا هذه الأشياء لنا <تصفيق> الثعابين والسموم مش خلقها لنا خلق لكم ما في الأرض جميعا كل الذي خلقه لنا لماذا لنا ورجع ما قلت ما استبعد ان الله اراد هذا يقول لنا يعني نحن يعني ينفعنا لأننا الآن إذا تفكرنا في هذه الأشياء عرفنا الضارة يعني لو ما جابها هذه الأشياء ضارة في الدنيا ماذا لا ضارة ورجع يحذرنا من الآخرة كيف عبد يحذرنا من هذا يعني لو قالنا النار النار هذا سحر لو جعلها لا سحر أجسادنا كيف عبد يخوفنا من الجنة ما إحنا عارفين إلا النار ولا عارف يعني والحيات وهذا الأشياء م عارفين اسمومها ولا لسعاتها ولا فعذاً عندما يخلو الله في الدنيا نجي ندري بالألم نحس بالألم وندري بالألم في الحين تدري بالألم هذا ما بيجي إلا شيء بسيط نموذج يعني بسيط أقل ما يمكن ليش العذاب الآخر تفهم بس والله في العذاب الآخر أشد منه يعني أضعه بعضه والأشد من ذلك النبي استمر دائما. يقولون ما بي يمكن لو يجلس واحد يبكي قالوا آلاف السنين على ما يتخفف لحظة واحدة ما خفف. ولا يقبل قالوا يبكي دم ويبكي ويبكي ويفعل ما يعني ما يستطع ما يمكن أن يخفف. هذا يعني ما أشد منه. وقال إذا خاف عليكم خايف على هذا ولا المشكلة إن ذي بيحاربه. ودي بيقعد يعني بيحاولوا بل يحاولوا قتله لازم انه عرف وش يعني هذا العذاب عرفوا ان هذه الدنيا ما هي شيء وخايف عليهم يعني يرحمهم خائف عليهم يدخلوا في هذا العذاب اخاف عليكم عذاب يوم كبير يعني ما بلا المفراتكم استنباكم الى الله مرجعكم يعني انتم بترجعوا إذا بموث الانسان الان ويرجع يرجع الى الله ويقعد يتحاسب ويتحلق الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير قادر على الارجاع وقادر على العذاب وقادر على تشديد باشد انواع العذاب وقادر على كل شيء ولا أحد يقف امامه ما حد يمكن ايش يمنع منه اذا المفروض قال اذا ترجعوا الى الله الان وتدرون ما اسعاء الله الى مفرحكم ألا إنهم يثنون صدورهم ويستقفونه لكن المشكلة من الدول الأنهاء الجبهر بيحاولوا يعرضوا عن القرآن بكلام عن كتاب واعتمار ألا إن إنهم يثنون صدورهم يستقفونوا يستقفون القرآن هذا احتمال باستقفهم القرآن يعني لا يسمعوا قالوا يعني يثنى صدره قالوا بعضهم يعني دور لا يسمع ولا يركز معه، وبعضهم قال إنه يتنمل، إنه بي... يعني أصل الثاني انه يعطف واحد شيء، تثنية الحين اللو... وتثنية ورا قال ولا تثنيه هذا تصرف، قال بعضني يعني بيأصطف كذا لا يسمع ولا يركز، وبعضني يعني بيهنام يعني بي يحول جهازه، يعني, يعني بيحاول انهم يتجاهلوا ولا يسمعوا الكلام، هذا على أساس منه يعني من الأشياء يستخفون من القرآن. يعني بحاله يتجاهلوه ألا إنهم يثنون صدورهم يستغفو منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلموا ما يسرون وما يعلمون يعني فيه يفعلوا هذه الألاف وهذه التحرق بعضهم أيضا بس رأى بتفسير يستغشون وقال يثنون صدورهم يستغفو يعني من النبي يتغطوا خزاجين لا يرأى النبي لا يدري أن سمع له منه ما قدره بشي ولا تسمعشي فقال الله يعني ما لو قال كذا ربي هو ذي بيعاسب هو ذي بيعاسب وما ما يخفي على شيء لو حاول ان يخفى فالله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الذي يسره ويقفه والذي يعلنه هو كله سواء عند ربي يقولون ما يعلنون يعني يقول لك أن فأنا سواء عند ربي يعني ما يسرون وما يعلنون انه علم بذاتر إنه يعني يعني عادح ذي علم بذيفه نفسه. هذه ما بخارج، ما بتتكلم عن ده أحد، حتى هذه الأشياء دي ما بتدار بها، ما بتفكر فيها، لأ. هو دارينه ما يفكر فيها، ما جعلت تخفي على شيء. وما من دابة بالأرض إلا على الله يلقها ويعلم مستغربها ومستودها كل في كتاب مبين نبي بين في هذا قال ما من دابة يعني كل دابة لا يوجد أي دابة وما لا يجد أي دابة إلا على الله يرزقها، إلا الله مكفر برزقها. إذا هنا بدأ جزء الله رزق كل دابة. فلا يخاف من الدخول في هذا الدين، فالله فالله مكفر برزق كل دابة، ما الدابة إلا الله يرزقها، والله ذي يوفر الرزق، ولو فعل الإنسان ها ما بالله بيجهر رزق من الله، إن في الواقع أن الله ذي بخلق الأرزاق، وذي بيوفرها. ويعلم مستقرها بيقال يعلم مستقرها ومستودعها كل دابه يعلم الله مستقرها ومستودعها يعني وين بس وين تحل وهو داري ربي في كل دابه يعني حتى كل شيء يعني في البحر ولا في الجبل ولا في السهل في في الصحراء كل دابه يعلم الله مستقرها ومستودعها ومستقر هو المحل, المحل الذي با فيه تسكن فيه في والمستودع هم فسروا كثيرا بعضهم فسروا المستودع لأن كان معنا المستودع على المكان المؤدد الآن قد قد وضعوا عنده واحد وديعه ومستودع لك ويعني المستودع هذي يعني المكان الذي أشياء المؤدد هذه بسيئة ففسروا بعضهم على المستودع بقايش يعني بالرحم والسلط يعني إن الإنسان بدل أن يخرج إلى الأرض يوجد مستودع في أصلاب الرجال ثم في أرحام النزاء فالله يعلم كل واحد وين باي استودعه وين باي استقر هذا المستودع إذن الارحام والأصلاب والبناء ولا وما وماتها لا يجيه <تصفيق> <تصفيق> <كان لنا> اللعاه لا كانوا <تصفيق> من اللعاه المستقر مكان الاتجرات <تصفيق> <تصفيق> كلنا اخونا دي فسرات يقول المستودع والمستقر يعني مكانه الذي يسكن فيه والمستودع يفسرها بعضهم بال قبل أن يخرج للأرض يعني قبل أن يولد أو يولد فإذا يفسر بالأطلاب والأرحام والبرد وبعضهم بفسره بالقبر لان كان الإنسان عندما بعد ما يسكن بالارض الأرض يرجع يستود أهربته بالقبر يشكي أنهم يعني وقت فل يعيش يخرجه من الأرض وذي قالوا كذا عندك يقولوا حين رجع ذكر المستقر قبل المستودع. قال ايه بقى على مستقرها مستودعها لأن هذا الأشياء يعني لو نلاحظ ما بنستطيعنا نعلم شي من هذا ما يدف أي إنسان تدري وين بأي ما بمستطيع ايه في موت من إنسان في ما ما, ما يعني أنت نفسك ما دري ايه وين بأي تموت وفي أي وقت والله يجري بكل هذه الأشياء كل ما يحصل على الأرض بكل, بكل الحركات، بكل الحرفات يعني الأوراق ما تسقط ورقة هلا يجري ما تضير ورقة هلا يجري ما أي قطرة كل شيء هو بيعلم هو بيعلم كل شيء لأنه هو الذي يسويه ومتحكم به كل شيء هذا إذا فهم كذا في زن وقال كل في كتاب مبين كل هذه الأشياء الأرزاق ولا استقرار مكان الاستقرار ومكان الاستداء يعلمه الله ما بله هنا إذا كرر دال كل مفيه كتاب مبين قلنا لكم حين كل هذه المعلومات في كتاب يعني يعني هذه كل معلومات لا يمكن أن تنزه الله يعبد عن هذا الشيء لأن إحنا ما بنتخيل إن شيل لأن يعني هذه ما تنزل لا يمكن يذهب في كتاب خصوصاً دي لا كلام قال كل في الكتاب مبينة يعني كلها محفوظة وهذا تفسير على الجديد يقولوا الكتاب ما يشتم الكتاب هناك بعضهم يبسروا الكتاب مبينة كبير ويقولوا الله المحفوظ ويكتب فيه كل شيء نحن يقولوا الهادي عليه السلام وإنه فينا أكثرهم الكتاب هو عبارة عن علم الله كل شيء في الكتاب مبينة يعني في علم الله ما بلا تم كتاب يعني الإنه شيء لا ينسى ولا إس يعني ما يمكن ما يمكن ان ينسى وكان كتاب مبين كان اي ون واضح ما يمكن تجي اي خلق يعني خلط او مغالبه وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولا ينكر إن انكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين قال يعني يدعي له عباده الله وترفع بهذا الأفنان قال هو ذي إيش الذي خلق السماوات والأرض في ستة في ستة أيام مع أجل مع اتساعها يعني اتساع الأرض إحنا نقرأها مساحات شاسعة والسماءات هذا أكبر بكثير ويعني يعني مساحات ومسافات يعني ما بتخيلها الإنسان يعني ذحين مع العلم الحديث بيخلي واحدين بعد. لمن لحينه قالوا مثلاً بيخيلوا بيخيلوا مسافة الشمس الشمس من من الأرض. بيسووا المسافة من بين الشمس والأرض. قالوا بجذاء بيسووا كم بيجي له جذاء؟ يعني حين يصير كم عضو فيه بحتاج له لما يصل. لكن سريع جداً. فلذا قالوا بي في ربما 300... 300 كيلو أو 300 كيلو لا،, لا، كيف نسبة الثانية 300 مليون لا، 300 كيلو في الثانية 300 300 مليون لا، سبعة الشم إيوه، لكن لك في الثانية 300 أمس لأنه في الثانية يعني 300 كيلو أو 300 ألف كيلو لا أنا أزمي فينا الطيارات لا في ما بشي ما بشي لازم المهم إن الشمس قلبي يجلس ضوحة يجلس ما عندنا حال 6 دقائق حال 8 الشمس يصلى الله من الشمس إلى الأرض فسيحنات بيسموها بدل ما يسمو بعبر الكيلومترات مئات جيب بي بيننا وبين الشمس ثمان دقايق ضوئية. يعني مسافة كبيرة. ورجع قالوا بكتشفون بس الحين إيش؟ بيجي يوم. كواكب بيننا وبينها ساعة ضوئية. خلاص يعني مثل الشمس تيجي كم مره قال ما الشمس. ورجع يوسف ورجع الحين اكتشفون ب بعضهم بيجي ما هو الساعة. ايام ايام الأيام. ضوئية ما ساعة. وأرجع يجلس ولا ما أبتكم به دحين أوصلوا إلى من اليوم يعني بيننا وبينها ندري كان سنة سنين ضوئية سنوات ضوئية يعني المسابقات ما يتخيل الإنسان ولا يعني لو يجلس الإنسان المسافر أضاء الضوء يتخيل سرعة الضوء ما الضوء يجلس يعني قال بعضها ملايين السنين لما يصل من مكان إلى يعني لا يصل ديك الأجرام الينا يجلس ملاري يسير يعني مسافه عجيبة مسافه شابه وكل ده كله هذا الله معبيب الخلق هذه اللي ليش يجئ يعني نفكر ونعرف انه قادر ما هو ما صعب عليه ولا حين انه يعني اجل خلق هذه كلها احنا نفكر ونعرف قدرة الله وعظمه الله وإن وإنه لا يستحق العبادة إلا قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة في أيام إذن هو الذي ينبغي ان يكون العبادة له لا, لا هذه الأحجار دي لا تنفع ولا تذكر وكان عرشه على الماء هنا بيش في العرش يعني عرشه ونحن بمفسرها وإننا بمفسر العرش بالمرك ملك الله كان على الماء، لكن ما معنى ملك الله هنا ان المراد الملك يعني يعني سيطره افلام كان اول ما خلق الله الماء وهذا يعني احنا قلنا هذا السماوات والارض المستوى يعني المستولى وهو المسيطر على السماوات والارض قبل خلقهم قبل خلق الماء قبل خلق السماوات والارض ايوه خلق الماء اذا ملك الله شو هو في ذاك الوقت الماء واضح اذا ملك الله سيطرته على الماء اذا كان ارجوه على الماء يعني كان ملكه وسيطرته على الماء يعني ما كان به لا اذا كان يقول كان اول مخلوق له والماء بابه. هذا معنى وكان ارجوه على الماء يعني كان سيطرته على الماء يعني كان اول ما خلق والماء كان ارجوه على الماء الشلاء من بعضهم يفسروا على من الكرسي اه قلنا فوق هذا كان كرسي ربي العرش يعني من الله هذا اش عندنا كان يقول لنا ابو خيران وكان الملك يعني كان أول يعني قبل خلق السماوات والارض كان كان متعرفة. خلق قبل الماء لكن ليه يقول على احنا أسأل الملك كذا على كذا ليش تو على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 ليكلفكم ويعني ويجعل لكم طريق إلى الجنة ويعطيكم على ثواب ايه ثواب واجر عظيم ما بنتخلى وسعاده دائمه وكرامه ما الى اعلى المستويات وهذا باء يعني بإيه بان تختار طريق الحج قبل سنة الله يعني قلنا الله على هذا الامر ما قال ما دخلنا الجنه كذا ما غلبنا دخلنا الجنه كل حذاء إذا الله الناس يدخلهم خلاه ما خلق الله الناس أجنب. لكن ما يعني ما يجيده أقلهم ولا تبرئه لأن ما فيها يعني يرتاحه أكثر ويجي فيها يعني يجي رفع علم أكثر في حين دخله يا ربي فكان بسيط وان اذا عمل الانسان على الجنه وجدود مقابل عمله يعني يرتاح فاي ابنك مقابل عمله ما هو فاي وبس حين يصل الى هذا المكان جد يق على عمله يعني عمله واللي الى هذا جاءه اجر كبير ومكن يعني فلذا يقول يعني فيه في اكرام للانسان لان فيه في اكرام لك حين تصل على, على عمله يقول هذا مقابل عمله إيه يا احسن ان يقروا على كذا يوجد ما هو مقابل شيء فهنا قال خلب السماوات والأرض قال له هذا قال يبلوكم أيكم احسنوا عملات فالمعنى يبلو يختبر لكن الله ما ما يقرى انه يختبر حقيقة لأنه عادة الاختبار هذه ما يعرف بحال يختبر يدري بخبرة يدري كيف أنه عادة في البشر بيختبروا مثلا يدبرس يختبر الطلاب يعرف مستوياتهم لكن الله لا يختبر الجليد لي معنى الله يختبر يعني انه يكلفهم بالعمل الصالح والعمل الأشياء يعني يكلفهم بأشياء ويحرم عليهم أشياء وذي يستر ينتظل بل جعل جال نتيجة ينتظل الأخطبار جعل تمها أخطبار ليبلوكم أيكم أحسن عملها ذي سر يحتاج يعمل عمل حسن وَلَئِنْ إن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوْثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَكُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ يقولون بإسم الله أنه لا من بعد الموت من بعد الموت يقولون ما هذا الله وكذب هذا قادر والله هذا الأشياء وقدرة الله يدرى أنه ما ما هو صعب هذا يقدر على خلق الإنسان من البداية كادر عنه إذن بعد الموت ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقول إنما يحبثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذبنا الإنسان مما رحمة ثم ندعناها منه إنه ليغوث كفور وَلَئِنْ أَذَبْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ الضَّرَّا أَمَسَّتُ وَيَقُونَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنْمِي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِأُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فقال يقول الله لأن لأ أخرنا عنهم العذاب الله بهم هلهم لا يعذبهم لكن فيهم الشكاوة ف استغل الفرصة ويرجع إلى ربي. بيستغل هذا في إنكار العذاب. إحنا أخر الله العذاب يقولها وإحنا بيجي العذاب. وش وش وش وش رده ما عذبنا؟ قال عنهم العذاب إلى أمة معدودة. قالوا أمة يعني معناها أجل أجل معدود. يعني أوقات معدودة أو أيام معدودة. فالمراد الامه يعني الأوقات المعدودة. جماعة أخرى أو جماعة أيام قال إذا أخلنا عنهم العذاب إلى أيام معدودة لجلهم وللانتباه يرجع قالوا ها ما يحذرنا. يعني ما هو العذاب ولا ما وش, وش ما هو ما قالوا ما يحبسه. بيرده. يعني ما العذاب يقولوا ما يحبسه. وش وش إذا وهذا من الاستعجال بالعذاب والاستنكار يعني والسخرية يعني يعني اجتمع ما بشي ما هو صدق ما بلا بلاكذب ماذا وفاز ليه ما عذبنا وسليمنا وسليمنا قال إذا أخلنا عنهم العذاب إلى أمة يعني إلى أجل معدود لا يقول لنا ما عذبوا شو اللي ردوا إذا اجتمعنا ما بلاكذب ما بشي لا يوم يأتيهم ليس مصروفا عني قال بيحذر وينب يركب قال جاء وفته ما جاء وقته ما عنده ناقة ما عاد يمكن يفرق لا حد يفرق احد ولا عاد حد يعني يحنيه احد ولا حتى ايمانا ما عاد يمكن الايمان يفرق عذاب ما ما عاد عذاب يوم القيامه إنه عنه يصرف عنه. بيقولوا يا وحين الله قالوا اذا بقولوا اني ذاك ما عاد مع ذا مع يقولوا خلاص ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاذبين ما كانوا بيسهدين ويعني إذا جاء حاذا يعني حاذبين وما عاد يمكنه يخرج منه كان معنا حاذا يعني حاطه وحاذبين ما كانوا بيسهدين وهذا العذاب <تصفيق> إذا حين قال يسهدون يشتم حين يقولوا كذا ما يحبشوا يعني إن بيسهدون به وحين يقولوا مجمل ما يي ومثال اتخري واستهزاء استهجاء ما بشي عذاب ولا هو جاي عذاب والله ماذا ماذا يدخلوا باستعجال العذاب ولئن اذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليعوث كفور هذه مشكلة في الإنسان مشكلة في الإنسان وللأذب بن يعني بنعاني منها قال لئن اذقنا يعني بيقول الله صيغه القسم ولئن يعني والله أغزم ان اذكنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه لا يعوزون كفر يعني الله يمد الانسان بالرحمه ومده بالخير فاذا فسد الانسان هذا الخير خلاص عنده معنى استاذ رجله وياس ويقمر عنده خلاص من العبادله هذين يقول لكم در حينة بسر در الله أنعم علينا بنعم أذهم عيبات وذهم السيارة وذهم أهند رعاة وذهم أهمال وزيم لو ما بلا أذهم عنه لو ما بلا شي بسيط <تصفيق> هذا الأشياء عن تهم عفو ربي أقرب فيه لكن يجدر واحد لو يجيء لا تدمرها لو تدمر مثلا تجمّر الحرب مثلا خلاص لا نعب دائين وثيئت فإذا قال الله لا يعني المفروض ان الله حين علم بنعمة فجدي الله يعني ينعم إن الله بيعطي فلا النعم ما عد الله لكن قال هذا كأنه ما في شكر ما في معروف لون يعني ما بيرا لنا يعرف قدرنا إن الله يعني قادر وإنه بيسوي له وإنه الله بيعطيه وإنه الله بي يرحمه يعني رحمه ب بي الله بيرحم نابي عينا نابي ساعتنا ورجع عيني فتبوس هذا النعمة خلاص عندك ما عندك ثالث ليه من جاء لقتلنا هذا شيء وهذا كثير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 ويسهل لنا كل شيء مع أننا قبل في الحروب يقدر الواحد ما معنا في ذلك المكان في بيته وفي منطقته وأننا لا يخرج مع السابر الدستابر لا في الدستابر لا أبي حد، هذا هو موظف خلاص يقول مع الدستابر هو وليم أمدرع ما معنا لا سيارة ما هو ورجع جائز مشاكل وقال نزه وناس راحوا بعيد وكذا لكن بيجي يجيلهم رزقهم ويصبر أمورا ويخارهم ربهم وين قدرهم مع أنهم ينقذهم بأشياء ما كانوا يتخيل ما كانوا يتخيل فترح فرهنات و جاء و أمد جا الله و ما و في قلوبهم وفهم و جاء لك و كنت بينهم ما كانوا يتخيل و لا كانوا يتخيل المفروض تدري معك ربي لكن كنت أعدمك على أنك منك بيت و وخلاص ما أعد أنك بنت مرتاح ولا عزا تدري أن هذا لي معك من الله و راح راح يبعلك فالله يبدلها قادر على تبديلها لا يوجد أس منه فإذا كنت أقول أنه المفروض الحين يجي لنا في الحروض هذا بعيننا الله و منها و ينقذنا حرب أولا يعني الأول هو الثانية والثالث والراب أو الخامسة والثالثة بيخطياء يعني بخارينا في كثير منها يعني اللي يجوه في مكان حرب فالمفروض أنه يترف لنا أننا لا نقول كيف ينفعله ولا ما لنا خلاص مع ذاك اتعقدت وتعزمت الأمور ولا عبد مخرج ولا عبد نذرين ربي بها خالد ربي معنا حين ينفع في مكان لا تقول كم ابا من ابي غير عبد الله يعني انه مثل عجه ما بنرى يعني من بالعلم كبرت نعمه ما اعترفت بنعمه الولاده دفن بنعمه ولا لان قدرته وان معك قال ربنا ادنا الانسان منا رحمه ثم ادعناها منه انه لا اوزن كفور. في ابي عبد الله عباد الله رحمه ويقفر النعمة يعني ما ذكرها نعمة من اللهم اللهم معه أن الله بي أعلم يعني دينته العلم ولا إن أذقناه نعمة أبعد الظراء وعزه مشكلة ثانية قال ولا إن أذقناه نعمة أبعد الظراء مسته ليقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرق فخر كما كان في مشكله الضر ويحورها الله إلى نعمة يعني حور الضر إلى نعمة إلى يعني وراء وراها ما بيشلحام يا الله لك الحمد الله عليها أن لا أتو... ما ب بنسا تعلم أن الدنيا لا ما يتذكر الحين يشكر الله على هذا ما انت الله قاعد ولو ياهو ترحم ربي ولا ترحم ربي ذبّرها يقولها أنا الحمد لله ذبّرت لكن ما يرحمني يشكر الله ويقبل على ربي وآه يبسر وش ربي منه كيف تشكر على هذه النعمة؟ فإذا قال ولا ان أذكناه نعمة بعد الضراع مسته بعد الضر مسته مسه قال لا يقول إن هذا سيئ الحمد أبعد الشرب راح الشر هنا الحمد لله يعني سيدنا يعني معه خالص شكر والتوجه إلى الله والإمتثال الأوامر. إنه لفرح فخور. فرح ما بيجي إلى الله ويستخر ويقول أنا ساضر ذلك مثاكل ما يعني كبرالهم إذا على ذا وما معه والله ما معه ما, ما بيتذكر إنه المفروض إنه يشكر الله عليها ويبصير ويتافي يشكر الله عليها يعني لا. قال هذا كلام. في الإنسان إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، إلا الذي يصبر ويعرف ويعمل الصالح يصبر إذا أصابت ال صبر وحمد الله على يعني وله في مصيبة ودرام ربي معه ولا يئذى من ربي وإذا جال نعمة شكر الله عمل وعمل الصالحات ولا لهم مغفرة وعبر كريم. ها هذا هذا لما المغفره لما العافو و أجر كبير يقول لهم أجر عظيم يقول لكم يقول الله هذا كلام ما هم يقول كلاما فلن يغصف ربي يشيره إيه يغصف الله لأنه يعني كنا قدرته ما لاحظوه والملك هذا كله الأرض وما فيها ما يشي إلا هذا الله ملك عظيم ولا أجر كبير يعني يدري أنه كبير لا حق فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضاعكم به صدرك أن يقولوا لولا أنذر عليك أنذن أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعجل سور مثله مفتريات ودعوا من من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بالله وأن ولا إلها إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ يعني قال كان النبي بيعاني منهم عانش كديك بيتعب لأن بيجي بيعمل أحد يعني بيستنكر عليهم أشياء واضحة البطلان مثل العبادة ثلاثة نام أي أصلح البطالة. يعبد لي حاجة. ويجي يدعيهم لاعب هذا كله. ورجع يهابهم أدلة إن مبعوث من عند الله وأن رسول حسب أشياء ما يعني معجزات. يعجز عن أيش عن يأكل مثله. وعلى وأكبرها هو القرآن. عجز عن يأكل مثله. فرجع قاله. وعذيب يعني كان يخلي واحد يتعب من من هم من معاملته من جيب معجزة ومعجزات يعني معجزات كثيرة ومعجزات عظيمة ورجع يقولها أصاب سب لنا كذا ولا هبلنا كذا ويطلبوا معجزات ثانية يعني إن ما يشتوي ما دي هي يعرف ما بلا أي دليل وعتر هلا أي دليل واضح له هلا وبيها لنا دل كثيرة وما رضي وقال عنو فيه سه سويه فلا قال يعني حتى النبي جد بي بتتعب حتى أنه ما بيجي بعض المرة ما عجل قد رأيه يبلغ بعض الاشياء من ثلاثهم ومعاملة سمعنا سمع الجاجم قال فلعل كثيركم بعض ما يوحى إليك قال يجيوك بدك تبطر قال لا ما بيتتترق ولا يمكن يترك ما بلاك أنك بتتتحق من معاملة سمعوا من الجاجم لما جيوك بده لما جيوك بدك تترق فلعل كثيركم بعض ما يوحى إليك معت بلغة لم يجينا ما بيرضوا ولا بيسمعه. قال بعض ما يحايلك إليك به صدره وبتطيق من بعض الأشياء يعني تخبلهم يعني بتهم المعاندة سمعين ما يغضوا ولا يصدقوا ولا يستاذقوا ويجئوا مؤهد وما يشتغل الله تذهب لهم أشياء أو معجزات يطلبوا أهم ولا يطلبوا أشياء هم فإذا قال أي يقوله كأنه مخابة أن يقوله لو لا أنزل عليه كهد كما يشتي جابره يقالها السهل لا يشتغل معهب لك ربي خنز ينزل عليه الخنز يقول لنا نفضل ينزل الخنز ونرى أو جاء معهم لكل يجي معه واحد من الملائكة ونحن بأن أمم يطلبون أشياء يعني ومعهم مسألة الخنز ربما مسألة المادبية من يشتغل لكن بالواضح الوابع إنها مسألة ما بلا مسألة تعيين ما يشتغل يعني ما يشتغل عرف العقل. والله الله فيقول لا ينزل لأن يصير بعض من راه فيقول هو لو جي ذيك حتى أو سلمان في السماء أو ترك في السماء عند في سلمان السماء بانصدق أقول لك والله يعني قالوا والله رقى في اعترفت ما نقص فيه يعني ما نقص ما هو نادر في هذا بيصعب النبي لما يجي يجيب بهم بيصعب من حين بلغ ماياج الوحي وبعض الوحي لأن ما بلابي قبلوا بالاستهزاء وطلب الأجر معجزات أخرى يعني بسياح لو نعم وعاد حين ودايما فيه ايه يعني جدا تعب على رسول الله حين لما قلنا كبيرة كبيره من القران يعني خصوصا بالنسبه للمعجز عجيبه يعجزوا من يجي ياتوا مثله ولا بصوره ولا وفيه براعه وفصاحه عجيبه وقلنا لهم كانوا في قمه البلاغه في ذاك الزمان ورجعاي يعني يعني مثل الحينج وما بشيء معجزة يقول أصحابنا معجزة مثل الحينج ما قد ولا قد ذكر لنا شيء ما ما قد أذ و كثيرة في دراية ومعجزات كثيرة غير وراني قال إنما أنك نذير يعني بيقولون لهم ما أنت يعني إنك أنث أصلاً مثل أنا نذير أصلاً ما عند جناة بخدي ت حذب لهم جماعة بدهم أنت ما بلا تحذرهم من جنة وتبشرذي بالرعب في الجنة وهذا نادليل الدين على النكسة دكتور. إنما أنت نذير وبس. ما عندك في... في ما عليك إلا هذا الأمر. تلزم وتحزم بس ما عليك النكاس. تستجيب لهم وتبصروا شيء شتو ولا ولا نمتجيب لهم على الإيمان. والله على كل شيء وكيل. الأمور كلها إلى الله وبيت الله كل الأمور. أم يقولون أفترق؟ دال... كان بيقولوا هنا ام بالاف يعني حين حين يقولوا لا بيقولوا الله عبد يقولوا ابتره ان هذا القران مفترى يعني إن هذه علكه مختلقه أم يقولون ونفتره كل فأتوا بعشر صور مثلي مفتريات ودعوا من اتبعتم من دون الله إن كنتم فادين قال بيقولوا ان هذه سبب القران ان هذه علكه كان حقا ان هذه الله في اجاب صور مثل ما قال ايوه وادوا ادي ما من بدك وجبروا عن يس ورا مثلها اذا ما بالله ألف لا يفال هون ولا لكن في حين ما استدعو يعني انه ما داخل في مقدورهم لو ان الله اني يعني في ظرف صحاب البلاغه الافضل قال فأتوا بعجل سوار مثليه مسترايات وادعوا من استطاعت الوداد بدهم ولي تستطيعوا دعان عاون تساعدكم وجاب عيس من انتظعتم من دون الله يعني ما بلى الله ذلك يحضروا إن كنتم دونتب صادقين يعني حين نقول إن كنتم صادقين يعني يفهمنا فيما حين يقولوا الناس كراهنن كاذبين ونحن دارين نكذك، كلامنا ما أبلانهم عجدوا ماذا لو السيدور ما دروا كيف يقولوا فقالها مبل الله كذب وعتبر هذا وألّف وهم عجدين إنا من الله ودارين من الله لأنه جاي قال قال هاذي هم صبروا مثله، إذا جو صبر بتعثر الدنيا دي إذا لكن من سو صادقين في هذا الشيء؟ فإذا إذا في هذا الدعاء من إفترائه، يشتم من سو صادقين، حين تقولون يا ما أقصد منكم، أنتم جارين من الله، وعارفين، فيقول الله فإذا أنتوا مقدرين أن أنزل سنجاه صادقين في هذا الشيء. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله قال عز الاسلام بيخاطفهم قال ه tinha أدعوا من استطعتهم فإن لم يستجيبوا لكم هذه بالداعهم كلهم بالداعهم يقولون أنهم يعاونوكم فإذا ما استطاعوا ولا, س... ولا سروا فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله هذا بيخرجي ناجح لا يعني لا ما معنى الكلام يا محمد فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله هو عالم من غيره إما أتجابوا بدي إما استجابوا. واضح إذا كأنه بيقول ادعوا من استطاع من دون الله يعاونكم يسبروا فإذا ما استطاعوا ما استجابوا لكم ما يسبرو شيء إذا قال فيدروا النهي يحني يقول لا بيقول داعي يقول أيوه خلاص داعي سبروا عج صور ودعي كل هذه تستطيع ودعاهم يجمعهم ويقولونهم يسبرو مثل هذا القرآن فإذا ما استطاعوا يدري النهي هذا من الله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنه ان ما انزل بعلم الله اذا ما استطاع خبرتكم وجماعتكم ومشركاتكم أنهم يأتوا مثل عب عشر صور فاعلموا في التأكدوا أن ما انزل بعلم الله وأن لا إله إلا, لا إلا فهل أنتم أن يعني بعد هذا لأنه رد لهم رد مسكت. قال هل انتم مسلمون يعني عباء فعليكم فاس المؤارا من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم بالاخره الا النار وحبطوا وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون قال به ناس يريد الحياه الدنيا وناس يريد الاخره هذا حين كل من كان يريد حياه الدنيا فالواجب ان كلنا بنزيد على الدنيا ما واحد يشتي الدنيا ما بده بنت قالوا بده كذا والله في من يريد حياه الدنيا فالمفروض الحين نقرا هذا نفس وش المراد يعني نتاملها ايه هو بي يعني بيستنكر علينا لان عبد يريد حياه الدنيا لعيوب غلط واحد بالدنيا وعنه تباخلا ايه يا تباخلا او قال النهار ومن حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من البرد؟ قل هي للذين آمنوا إذن ويش المعنى من كان يريد الحياة الدنيا هنا والذن يعني بيقول بلعم يمسر بعدها قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار إذن معنى ها نتأمل بأن نفهم معنى من كان يريد الحياة الدنيا وفيه آخر فيه. فالواجه كان المراد من كان يريد الحياة الدنيا يعني إرادة بحيث يرجحها على الآخرة هذا المقصود إذا انت الدنيا بحيث انك ايه يعني بحيث انها ل... يعني تطغى على اخرتك يعني بحيث انها لو اصبتت إلى ايه معصية الله لم ايه مصيرك إلى جهنم هذا ذي دي... هذا يؤثر دنيا على آخرتك هذا المعنى من يريد الحياة الدنيا لأنه يقول من يريد الآخرة وذي اشتر الآخرة يعني بيرجح الآخرة بكل شيء وي يريد الاخره بيصبر ولا ايش ولا تمتع بالدنيا ولا اراد جيب الدنيا اذا كلمه يريد الاخره يعني ايش يؤثر الاخره يقدمها يعني اذا طبى امر اذا فعل انت بعد تخجلنا فلا لو باجينا ما اجل لو يقر ما بعدها لا يمكن المفروض ان المؤمن ما يمكن يفعل شيء يعني يحدد شيء من ملذات الدنيا او من اطماع الدنيا وهو عاشق الله لا يمكن يخول لا يمكن يترك لا يمكن يتعدى على حق الغير لا يمكن يفعل أي معصيه يعني ينظر إلى الآخرة يعني قبل أي يدخل في عمل أو في طلق أي تصرف إذا هو الله بالله سترك هذا فالوابع يريد الآخرة ولو في الدنيا إذن من كان يريد الدنيا معناها من كان يريدها بحيث أن يقدمها على الآخرة هذا من كان يريد بحياة الدنيا وزينتها نوتي إليهم أعمالهم هذا بنابهم ما بينا عمل الله بي مثلا بيرغوا يشتغلوا خائرات يشتغل الدنيا وعملوا وزرعوا وصنعوا وسووا جاهلا الدنيا ما بينا عمل الله يعني قدي سنة الله حافظها من سعى في الدنيا وعمل أي عمل بينتج له فلذا بسرد الحين الغرب وصلوا أراد الحياة الدنيا وعملها وقال متجل وقال مخير فقال الله هذه الدنيا وعملها بي بي أس يعني بيجعل ما أقدر بدل... ما أقدر الدنيا في الواقع يصيرها ما الله ما على الدنيا دار الجذاب إن ذي الدنيا يقول لا ويصرف عنه وذي وليشتري... شئ ذي بدها الدنيا ووشتغل باقي لها مدينة من كان يهدي الحياة الدنيا ودينها وفى إليه أعماله بالنهب لنساء وندي يعني بيجيلهم أكثر الأعمال بتنجح إلا إذا جب عبوبة من الله اللي بيعبوبة على شيء ولا على جريمة ولا شيء. في ذات النبي يعاقبهم بإهلاك الأموال ولا بالزرع ولا بالنفس الثمار ذل كان بيقولوا هذا عام مجيد أو مخصص في ما في في في آية أخرى يعني وهو ليش إن الله بيبتلي أو إن الله بيعاقب ولا جملة مرحما يكتينها. نعم سارة ما مزاج مرحما والكابر. لأن إذا قال من كان يريد الدنيا وزينة وفي إليه مع معلم إلا إذا كان إذا إلا إذا مثلا عجز عن العفو به لأجل شيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينة وفي إليه مع معلم فيها وهم فيها لا يقصون. نحنا نقصين على مين؟ لكن في الدنيا يله. ولايش الذين رسلهم في الآخرة إلا النار. لكن في الآخرة ما عمل جنة. لأن ما يشتغل الحياة الدنيا بس ولا حانه في الآخرة. لا حد قال لا إله إلا الله في الآخرة إلا النار وحبيطة ما سنعوا عد معنى وحبيطة ما سنعوا فيها الحين في الآخرة عد بقي معنى حاجة النبي الدنيا قال إذا عملوا عمل الدنيا وياه قال يطلع له النتاج وهذا ما بنراه من الأرض الغربي عملوا عمل عمل نظيف صدق عمل وجد وأكثر من يعني يعني في الدول الإسلامية يعني مهدلة بالنسبة لهم عمل وجد في الأعمال عندهم واستمام وتكيب وإستعليم الصناعات، ويعني في هذه الخبرة يعني تعلم كيف ينتجوه يعني آلاته واستفاجه وارتعه هذا الظلام قال بيعملوا للدنيا وجينا فيها وكثير ماذا؟ بيعمل للدنيا بجلة ماذا؟ قالوا وجيلة لكن إذا هو ما يشتيب ما أبي فكر والآخرة في أولا أو يعمل للدنيا بحيث أنه معي يقدم مع الآخرة هذا يبدو أجل جانب فقال ما قالش لاش و أولئك قلنا لكم أيضا بعض بيعمل في الدنيا بيعملوا أيضا أعمال صالحة غير العمل الذي يشتيبه يعني العمل اللاش يعني يزرع مدرعه يجيل التمر يفنع الشيء يجيله مال يعني تجارة يدخل بي تجارة يحصل على الأموال قال بيجيل نوفي إليهم أعمالهم لكن عبد يعملوا أعمال أخرى ما يشتغل أجر في الدنيا يشتغل أجر في الآخر بعض الناس مثل ايه يعني أعمال يعني فيها إصلاح مثلا أعمال يعني منافع مثلا يفتح, يفتح مشروع خيري يساعد ناس يفتح مستشفى يساعدة الناس يعني أعمال ما هم يساعدت من يباقي لما في الدنيا <تصفيق> هذا العمل عبا يعملوا أعمال حسنة عبا أعمال يعملها أعمال حسنة كأن الفطرة هو النفس يتدعو إلى أنه مساعدة الناس والتعاون مع الناس ويبتر إغاثة للناس هذا أيضا يفعلها لكن قال هذه الأعمال الذي يتقربوا بها ما يوجد أن يفعل هذا معنى وحدث ما صنعوا لأنه قال أولئك الذين ليس لهم في الاخره في إلا النار، وإلا النار ما صنعوا فيها، ما صنعوا ما صنعوا ما صنعوا في الدنيا، لكن حين يقولنا فيها، نحن في الآخرة، وحبطة ما صنعوا في اليوم يعني في الآخرة، الذي صنعه في الدنيا في الآخرة، يعني إن في الاخره ما له فائده في غازه المشاكل وفي من المستشفيات ومساعدتهم. وللعجزه وللاطفال وللحيوانات الأطفال الحيوانات ومشاريع خيرية كثيرة ما يناسل لأنهم ما يشتلى أي شيء لأنهم من البداية قدموا الدنيا على الآخرة فما نقفل هم وهذه كان الأعمال الطيبة يعني ظاهرة الصلاح وظاهرة أعمال خيرية ما يناسل وحبط ما صنعوا فيها إذن فيها يعني فيها في الآخرة هو أو متعلق بحبط حبط فيها حابد في الآخرة ما يكى سنعافى الآخرة، وحابد ما سنعافى فيها وباطل ما كانوا يعملون وكل ما كانوا بيعملوا باطل معني ما ما يعني ما هو إلا أي دم ما في حاجة مثل يعني ثلاثة هل قالوا إن في دي في من زدين ذاك اليوم سافر خارج تعالج جاوا صار فيها مستشفى في بريطانيا في لندن بريطاني ودخلوا المستشفى وبيعاملوا معاملة هيده ويتمو محترام كان به دكتور في المستشفى جاء عنده يكلمه دكتور يعني متدين ديوش يهودي ونفراني صاحب دين وطبعا هناك بلاد خير معهم خير المطار والنعمة وال يعني وهدوء وأمان وكل شيء مرتاحين هنا فقال لا يعني هذا يعني الكتاب الدكتور يقول سيدي مدى الدين قال ابسد احنا حين احنا بنرضي الله حين احنا جيات وبنرضي ربي اينا علينا انطار وخضار واموال وثمار وكل شيء نعمة وراحة وامن وكل شيء حين احنا قال حين احنا على حق بمتطيع ربي لكن افسر المسلمين في السنفة الجزيرة العربيه قال ما بالله شدة حر الأمطار إذا جاء مطار جاء وكوارث ما محمل الله قال ايش حينهم قال ما هم على هذا يعني إن هذا يعني إذا حالتنا الآن يعني إن ربي راضي علينا قال هذا الليهودي قوال النفراني بقو سيدهم قال حين ربي راضي عليني أنا علينا وانكم حين فخط عليكم ايش ما, ما عن عليهم ما بلا شدة ومعنا حر وقالوا أخبار وتراب ودريش وإذا كما جاء مطر جاء ثوار فقالوا سووا ويخربوا يعني ما ذر من الله عليكم تدروا وأنا الحمد يقول سيدنا جد الدين ورجعوا يقال سيدنا جد الدين قال أنتوا قاردي يوفكم أعمال تقول مفاه عمار خير فيكم اهتمام بالمساكين بالعجزة بالاطفال مثلا التائهين بالمشاريع الخيريه بيهتموا بها اسنام كبير والله بيجعل لكم مقابلها في الدنيا ذنحين الحين الاعمال ايه بيجعل لكم الاجر في الدنيا وقال الله تعالى قال من كان يريد الحياه في الدنيا ودينتها وفي اليه اعمالا فيها بيجعل فيها اجر وفي فان بيجعلها حسنا لاجل ربين عليهم عملهم جيد لكن ما بالاخره ما قال ليش ما بدو يعني الدنيا وقال ليش اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار ما في الاخره الا جهنم لانهم على احد اذا اعمالكم هذا الاعمال الطيبه هذه السببات تنفعكم صح وتنفعكم في الدنيا بس اما في الاخره قال اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار فلعلت يا اهدي وحبط ما صنعوا قال كل ما سويتم منافع وباطل ما كانوا يعملون فاذا يعني عد فيها أيضا إن إحنا نفهم ان أعمال الخير بتنفع واحد في الدنيا أعمال الخير كمن بتساعد الناس وكمن بتتعب يسحر يسقول الاعمال الخيريه الأعمال الخيرية في في الدنيا فاذا من كان يريد الحياة الدنيا من أج من في له عمله وانه كامل على حسب عمله إذا زيد زدنا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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لا الله على الظالمين الذين نفدون عن سبيل الله ويبعونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون رجعنا إلى السياق الأول لأننا قلنا لكم بما قال أم يقولون افترى يعني بل يقول كذا يعني يقولون ان يكون هناك قال يقولون شيء يكون هناك من يقولون ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون كان من يكون هناك من يكون هناك قال يكون هناك يقول يكون هناك من يكون هناك من يكون إلا من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون اجا في كيف إنكم تقولون يقول من كان على بينه من ربه زينه دليل واضح برهان من ربه وهو النبي محمد صلى الله عليه وعلى يعني كان بيقول من كان هنا بيقول الخبر من كان على بينة من من قد افتر القرآن هذه وكذا أفمن, يت... أفمن كان على بيينة من ربه دليل ويجبرها ويتلوه شاهد منه ويتابع الشاهد منه هنا يتلوه شاهد من هذا ال... يعني, ال... يعني يفسرها بتفسيرا أهل البيت عليه السلام يفسر الشاهد يتلوه يعني تابعه الشاهد وهو أمير المؤمن منه لانه قال علي مني اذا رسول الله ويسلوه شاهد منه ويتابعه في أرقان على بينة من ربه كان ها عزيه على بينة من ربه وبيتابعه شاهد منه يعني ويتابع في أتباع البينة هذا شاهد منه من لحمه وهو أمير المؤمن علي بن أبي طالب <تصفيق> هذا لا يمكن أن يفتروا أظن أنه الأرقان كان على بينة وبعضا يفسر الشاهد من القرآن يجي <تصفيق> لحين في أمير المؤمنين هذه يعني يعني غير اهل البيت حين يعني عبد جد أمي شكرهم كثير يقول الشاهد علي أنا يعني حين ظرف من كان على بينتي من ربه هو أنا يتلوه شاهد منه الشاهد علي أحاديث كثيرة حتى في كتب أهل السمية فهذا الله الشاهد هو علي وفي رواية أيضا عن أمير الموين على ابن أبي طالب وعن ابن عباس. فهنا قال يس شاهد منه يعني يتابع شاهد منه وهو شامير المؤمنين يعني حتى يعني بيحن له يس النبي شاهد وهو القرآن كيف أن القرآن يتبع النبي؟ ما معناه هذا؟ بيحن يقول يس له يعني يتابع شاهده وهو القرآن يتابع أب... تابع هذا الرجل فذا بس يعني كده بعض بعد قال ويسله منه يعني في قال كان على بينة من ربه ويسله شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة يعني, إحنا يعني كيف تقولون أنه افتراه أذه على بينة من ربه ويسله شاهد منه تقولون أن يعني هو أهبرهان ودليل واضح يعني إذ كان يكون بهذه الصفة. يكون ايش يكون يفتري او هذا القرآن ذكر الخبر لا، ورجع قال زي... لا اوكي 하자 ما هو مثل ما هو اجتهدنا ان بعد ما قالوا افترى او يقولون افترى قال اذا من كان على بينه من ربه واشهد من يعني افترى يعني يفترى يعني عليه على بينه على برهان واضح وقال ومن قبله كتاب موسى امامه ورحمه وقلت جاء من قبل كتاب موسى كتاب امهام يعني ايش يعني متبع هذا كتاب ورحمة، يعني فالمفروض هذا كتاب إنك ترضى به الجميع يعني ما هو شيء غريب هذا سنة صحيح. صحيح. الله تيجى قبل الكتاب جاء الله رحمة للناس فأنتوا ليش ما ترضى بهذا الكتاب هذا صحيح. تفسير وبعضهم يقول من قبل كتاب موسى أيضا حتى كتاب موسى شهد على صحة هذا النبي وعلى صحة القرآن لأن الله تذكر رسالة هذا النبي في إيش يعني صحة نبوة هذا النبي في في ال في كتاب موسى في انجيل اولئك يؤمنون به قال هذا على بينه من ربه والشاهد هذا قال اولئك يؤمنون به هم مؤمنين بهم مؤمنين بمصدقين به هذا على بينه من ربه او النبي صلى الله عليه وعلى آله وعلي بن ابي طالب قال هم يؤمنون به يعني هم يصدقوا به يعني هذا الأمر من الله ودولا ما هم الله مكلفين هم مفذقين به ما يعني يعني بعيدين ما يمكن أن يكونوا أشجائهم أولئك يؤمنون به ومن يغفر به من الأحزاب من يغفر بهذا الكتاب من الأحزاب فالنار موعدها الأحزاب يعني كان الجماعة المعادية للمسلمين وأكثر ما تستعمل الأحزاب يعني من الجماعة المعادية للحق والرسل أفضل هؤلاء سيقوموا بمشاهدين على أنه يتبعوا شاهدين من المؤمنين من قال أولئك؟ لا يوجد بأنه قالوا هنا أين كان يعني كان الكلام في رسول الذي كان على بينه من ربه يتابع شاهد منه هو أشترى؟ لا هذا غير صحيح. وريادان أولئك شاذل أولئك هو من النبي. سهل هو أمين لكنه كان رب سنة. النبي بوجه التمسنا على جنب. هذا من كان الكلام في النبي بل قال وصله ذاك قالوا أولئك يشكين المفروض أنه ذيه كذا ذيه على بيّنة حراج التعامل من الثلاث فمن كان على بيّنة؟ يعني ذيه على بيّنة ذيه كذا على بيّنة بي... بإيش؟ قال أولئك صح. يؤمنون به من كان على بيّنة ومن كان يتبع إلى العب أو إلى البرهات يؤمن. أولئك يؤمنون به فقال ال... هنا جماعة كأن المفهوم الثلاث يؤمن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده مصيرها إلى النار فلا في مئة منها يعني لا تأخذ ولا تبالغ في إنكاره ولا تبالغ يعني ولا تزيد أدناشك من القرآن وإن أنكر وإن كذبوا إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هذا هو الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فلا تؤيذ تأثر لأن الناس يأثروا على واحد الناس يندران كل ما يرضى وبعض المرات الكلام كله خلاص حبوا ما ب في كلامة فأمره يعني يقول هذا أنا غلط ولا بيقول الله بيثبت يقول لا كل يعني كثير لهم كثير اللي ما رضوا منو بكر لا يدخل في أي شكل يقول إن هذا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يعني كان قاعدة الأكثريّة ما بيجي بها ما يدل على أي يعني بتتبع الأطماع بتتبع الأهواء ما بتتبع هك ومن اضلم ممن افترى على الله كذبا يعني, على الله وي... من ونا... عدي... عدي يعني افترى على الله الكذب من من قال لكن المراد بالاستفهام ممن افترى الله كذبا ما منهم اولئك يغرضون على ربهم يوم الجم هذارضوا على ربهم ويقول أشهد <تصفيق> هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. والرجال يقول الأشهاد قال أشهد عن الأنبياء والقائمين مجانين. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. بالرجاء يوم الحساب يوم الذي ما رضوا منو هنا الكلام فيذي ما عمل. قال يوم الجم يرضوا على ربهم الفصل ومن كان مجانا هؤلاء الذين ان على افضل على الله تكون الله على يقولوا على الله على منك ان تكون افضل منك ان تكون افضل منك الله تكون افضل منك ان تكون افضل منك ولا هذا كلام منك ان تكون افضل منك ان يعني أعلان أنت الله على الضائمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة يهم كافرون أعلم يصدوا عن سبيل الله يردوا الناس لا يؤمنون ويكروا الحقائق مع أنهم عارفين وصدقها يجلعون بجلع الناس لا يصدوا الناس يعني أنهم نعملون من المسابعة الحسن ويبغونها عوجا ويحاولوا يدوروا لأي انفقاد على الشريعة الله وهذا قلنا لكم دائما هي يعني, يعني حتى وهي الآن موجودة بكذا هذه بيحاولوا ينفروا من الشريعة ويجعلوا فيها أشياء وينتبتوا وي... على أشياء كثيرة في الشريعة يعني بيخلص راع الشريعة ما يحفظ هذا لا قالهم إيش يعني بيصدوا عن سبيل الله اي وجاء والسبب في ذلك كله وهم بالآخرة هم كافرون يعني ما بيؤمنوا صدق أنه باجي عقاب كان السبب في يعني في تهاون وفي في كفرهم وعنادهم عدم الان التصديق الي او يعني القلبي بالان بالاخره الى هنا الله, محمد الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله. نوصلنا في سورة هود آية 20 صفحة أعوذ بالله من الشيطان الفجيم أولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين كثروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا يرام انهم في الاخره هم نخسرون كنا تتكلم الايه في فيما سبق هنا الآية قلنا ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك على ربهم يعني يأتي الأشهاد يعني الرسل ومن يقوم مقامهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا مجزين في الأرض هؤلاء الذين كفروا وعتوا عن امر ربهم ولم ينقادوا لرسله قال لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يعني الله قادر عليهم في الدنيا والاخره ما هم معجزين في الارض اذا اراد الله الانتقام منهم فلن يمنعهم احد أو لن يحميهم احد وما كان لهم من دون الله من اولياء ما نعم اي صاحب من دون الله يعني يمنعهم من الله ما نعم اي فئة أو أي صاحب أو أي يعني أو أي شيء يحميهم من الله ولا يباعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وما كان لهم من دون الله من أولياء يعني حتى هذه الأيه إذن هذه الأصنام اللي كانوا يعبدوها ما نفعتهم ما هي شيء يقولوا اولياء يعني هم يعبدوا هذه الأصنام وجعلوها هي الآلهة فقال ما هنا بيعلم اي شيء ما كان يعني فريده قال ما كان لهم من دون الله من اولياء ما عندهم أي ولي يمنعهم من الله ولا يمكن أن يحميهم اولئك يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون السبب انهم ما كان يستطيعوا يسمعوا ولا كانوا يبصروا وهذا قلنا لكم والله هو تشبيه تشبيه لحالهم أو لعدم اتدائهم وإصرارهم على عدم قبول الحد كأنهم ما بيسمعوا وكأنهم ما بيبصروا لأنه ما بيسمع ولا بيبصر ما استطيعش تهديه الى الحد ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون يعني أبطارا ما كان بيسمفهم ما كان بيستبيدوا منها وكذلك أسماعهم ما كان بيستبيدوا منها في معرفة الحد اولئك الذين خسروا أنفسهم هؤلاء هم ذلك خسروا أنفسهم يعني هي هذه خسارة لأنهم كانوا بي... هذه هي خسارة الحقيقية يعني فأم غيرها من خسارات ما يجي بالنسبة لهذه الخسارة إنك تخسر نفسك تخسر نفسك وتجلس أيه مر يعني محبوس ومعذب في جهنم دائما وخالدا مخلدا اولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون طبع ما كانوا يختارون من الآلهة، الآلهة هذه اللي ينتظرون نباتين فحم ونبتبرهم ونهم شفاعة عند الله ضاعت ما أبي شيء، ظل يعني كان ضع في يعني بنبهن الله ان هذا ما هي نافع لهم ونرجع إيش؟ يحزبه ويرجع معي نفحم أي شيء، وهذا الآلهة اللي تم إبداعها نباتين فحم أو نبتبرهم أو نبات إيش؟ ناه شفاعة شفيعة عند الله مضيع. وظل عنهم ما كانوا يفترون يعني ما كان يفترون او يدعونه كذبا لا جرم انهم في الاخره هم الاكثر لا جرم يعني بيقولوا حقا او من الحين يقول لا جرم لا جرم معناها حقا حقا انهم في الاخره هم الأخسرون يعني اكيد انهم في الاخره هم الاكثر بل هم الاكثر يعني أخسر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 بعد ما ذكر هؤلاء ذي رفضوا الدخول في الدين ذكر المؤمنين المقابل لهم بعد ما ذكر الطالحين والمستدين ذكر الصالحين وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدقوا بالنبي وبما جاء به النبي وصدقوا بما جاء به الله وصدقوا باليوم الآخر وعمل اتبعوا التصديق بالعمل وعملوا الصالحات وأحبتوا إلى ربهم أخبتو يعني خبر لله الإخبار كأنه الخشوع الخشوع وعدم الايش وعدم الحركة والثم إنا معناه كذا قال بيقولوا الذي هو إيش المكان الراطي على بيسمى خد بيسموه ذا هنا كما نزل واحد من الجبال إلى إلى صعيد يقولوا خد الخد يعني كأنه يعني مطمئن ما فيه اش يعني في سكون ما بيجي واحد في جبل بيجي هو ايش صحيح. يعني غير ثابت ما بيجي إذا واحد فوق جبل بيجي هو ما ثابت لكن إذا هو على ارض في مكان يعني متسع وسهل بيقولوا ايش بيقولوا انها بيسمى المكان مطمئن فهنا الإخبات في العبادة هو الخشوع لما نقول اللهم انا نسألك إخبات المثبتين يعني خشوع القاشرين وخضوع الخاضعين، فهنا قال قال هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبثوا إلى ربهم، يعني كانوا إنقادوا إلى ربهم وتوابعونه له، يعني عملوا بما بكل ما أمر الله إنقادوا إنجازها خبر، ما كان به نفرة أو عدم قبول أو أو يعني أي أمر على أذماعهم جعل الله قبل كل شيء وانقادوا له. معنى أخبثوا يعني خضعوا لله وخشعوا له وانقادوا له أولئك أصحاب الجنة هؤلاء ذي آمنوا وعملوا الصالحات وأخبثوا قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم يتخلدون فيها مثل الفريقين هكالأعمى والأصم والبصير والسميع مثل ذكر فريقين ذكروا يعني من رفض الاهتداء هذا فريق الأول، والفريق الثاني مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال هذا مثل الفريقين قال مثل الأعمى والأصم، هذا من جهة في جانب والبصير والسمع الأعمى والأصم، ما يشتفنهن لنحن نقوم واحد أعمى وأصم وثاني وآخر بصير وسمع فيلا فرد يعني خيروا يسيف في الحج بواحد أعمى وواحد أصم وواحد يقولوا هنا ألواء الألف الصفات الحين يقول جاني الرجل الكريم وش جاء نفس الرجل كريم وش جاء الحين يقول الأعمى والأصم يعني الرجل الذي أعمى وأصم هذا واحد والرجل الأجر الذي السميع والبصير يعني الذي هو زمي يوجد فيها ثبتين معا بهذن الواض في الأعمام والأصن بيقولوا تعطي الصفات في يعني جمع بين الصفات ما يجي للأفراد ما ين الواحد واحد حاله ما ين عندكوا جاهزين وعمل والله حين تقول أكرم العالم وال والشجاع يعني كأنهم اثنين أحيانا بيستعمل العفو يوم مرض كل واحد حاله وأحيانا تجد شخص واحد وارثا تسب هذا بالواض إن يعني في معصفات في هذا الواحد عندكوا أكرم الرجل يعني يعني أو زيدا العالم يعني اللي بين الطفتين فهنا قال مثلا مثل الحين في هنالها هديال واحد أعمى وأصم أعمى ما بيراه وأصم ما بيسمع وبواحد بسيط وسريع بيسمع ويرسل هم سوا هم سواء في التعامل معهم وفي معرفة الطريق هم بيسمعوا سوا بيسمع في, في معرفة في الطريق وفي الاهتداء لمنافعهم والاقيام بأعمالهم ماهم لا يستوي يعني في فرق كبير هناك واحد جمع بين الصنج أو الصمم وبين العمى هذا ما بيستطيع ولا بيستطيع عرف الطريق وذي هو والآخر بيستطيع عرف الطريق ويميز بسهولة كاغداً هؤلاء هذه رفضوا الإيمان والدخول في الدين هم مثل يعني مثل الاصم ولا أنا ما استفادوا بأج بأبصارهم في معرفة الحد رأوا معجزات ورأوا بينات وما استفادوا منها جاهم غير عني من الحين ما بيدري ولا استطاعوا يستفهموا يعني جسمائهم إنهم يسمعوا الحد ويستفيدوا منه كانم أج كانم صم حتى ان هذه الآيات تبين لنا عن أكبر فائدة للسمع والبصر المعرفة إنك تسمع إنك تستفيد وسائل العلم أبو السم والبصر وسائل المعرفه والعلم فإذا واحد ما استفاد منها بهذا فكأنه أيه كأنه ما بيسمع ولا يبصر لأن الله ما خلقها إلا لنفع الإنسان فإذا استفاد الإنسان منها ما فكأنها غير موجوده لا يستويان مثلا هل يستويان مثلا هم سواء أذا لا تتذكرون أو أفلا تذكرون أفلا تنتبهون وتتأملوا في هذا الأمر ولقد أرسلنا, نوحا إلى قومه إنني لكم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم اليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا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 ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا والله ونحن بدأ الله بذكر قصة نوح مع قولنا طبعا اولا فائلة ليس بذكر الله القصة في الكتاب هذا في كتابنا ولنبينا كأنها تسديس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتسلي له يعني تفرج عنه لأنهم قذبوه واجهاه بكل صرف وبكل إيش بكل جهالة محاولة يعني واتهم يعني كل اتهامات القذرة فهنا يعني أن النبي بن أيه يحزن حين يحصل له هذا الموقف فقال الله اشتيقول الله, الله ما هو أنت واحد كذا أم بي آخا يراك بيجي رسلهم يكذبون في عادة الناس ما هو أنت ما بالله أنت يعني هذا الأمر طبيعي. هذا وهذا ثاني ذكر قصة نوح وما جرى له قال من ضمن يعني من ضمن هذه القصص قصة نوح. قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إن إني لكم نذير مبين. أرسلنا إلى قومه يخبرهم ويقول إن إني لكم نذير مبين. يعني يعني أجي يبلغهم بهذا الشيء يدعوهم بدعوة. يعني المفروض أنني استجيبه حين يقول أنا لكم نذير مبين أنا لكم أنا جيت أحذركم أنا ذالحين جيت لمصلحتكم وأنا خايف عليكم من من الشوء العاجبه فأنا نذير لكم أنا جيت أنذركم وأحذركم من عاجبه وخيمه إني لكم نذير مبين كأن أمر واضح إنذاري هذا كيف قال ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم ألئي. لعرف بأن أي كيف إن ذلموا قال بأن لا يعبدوا إلا الله. لكي سلموا من, من العذاب من عذاب الأليم. هلا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم ألئي. إذا إذا عبدتم خيرا أو إذا لم تعبدوه فقط إذا لم تجعل العباده له فقط أو توحدوا بالعبادة فعن أخاف عليكم عذاب يوم ألئي. هذا اليوم يعني شديد، فقال الملأ، إحنا اليوم ذي هو أليم قال، يعني كأن اليوم بيألم، وفي الواقع ان اليوم أليم ما هو اللي بيألم لا ما فيه من الآلام وشدة، فقال الملأ، ثمذا كان موقف دوم قال لنا هذا هذا كلام، فقال الملأ الذين كفروا، انظر اول من جاده هو أجد. وقام عليه الملأ الملأ عادة يعني كبار القوم الأشراف من القوم وكبار القوم الزعماء فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك إلا أمهلا وما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا وما بالرأة أحد اتبعك إلا الاراذل الأرادل الفقراء والمساكين ماهم شيء ويعني ماهم كأنهم ما بيفهم يعني أجملهم ما يعدهن إنه ما يعده لك لكن احتقرهم لأي فدرهم وضعفهم وكأنهم يعني أشاروا إلى بعض آراءهم إذا هم كذا قال ما بيستري سبركي ولا ملا مسكين ضعيف قالوا ما أنا وما وما نرى خ التبعات يعني ما رنا التبعات إلا أي إلا الذين هم أرادونا حتى عليهم أرادونا ما بدنا نتبعه في بادية يعني ما بلا تسرعوا كذا في أول ما يعني بادي الرايح كان في أول الرايح لكن عندما يتأملوا باي ما حدث المتهاب إلا فعنهم يقولوا ما بلا تتبعوا ما بيتأمله ما بلا كذا يسرع ما تتبعت إلا الذين هم أرادلون إلا الناس الخجراء والضعاف والمساكين وما بلا يتتبعوا قال في بداية الأمر ما بيتأمله في الكلام قل لهم باقي يخرجوا عنا هذا معنى بالي الرأي يعني في بالي الرأي ها وما نرىك تبعك إلا الذين هم أرادين بالي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل ما بال راكم مديه زيادة علينا بل نظنكم كاذبين لأنكم إيش كاذبين في الدعاءاتكم هذا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني منه واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كاريون. قال يا قوم أرأيتم يعني خبروني أو أخبروني كيف إذا جاءنا على بينه يعني أي بي حجة ثوية واضحة يعني تخيلوا افرضوا افرضوا صح كان بيقول أفرضوا إني معي بينه ودليل وبرهان واضح. البضوح بينه يعني الدليل الواضح إن معنا بينه باينه واضحة. كيف؟ افرضوا افرضوا نجاونا على بينه يعني معيده وبرهان واضح وآتاني رحمة ايه وهذا المبينة طبعا والمعجزة من الله معجزة ودليل وبرهان من الله واضح واتاني رحمة من عنده وعطانا الله الرحمة يعني هداية لمعرفة ايه طريق الخير افرضوا نهكذا يعني فقط افرضوا فقط خبروا لي كيف إذا جاءوا كذا إذا لو, لو الله آتاني معجزة واضحة من عنده واتاني رحمة يعني والرحمة هي النبوة والهداية إلى طريق الخير لأنها هي الرحمة لأن الله بيرحم الإنسان لأنه بيستنقذه من طريق الظلال إلى طريق الخير ومن أيش من المصير السيء إلى, إلى النعيم الآيش الدائم فقال افرضوا أن الله ان الله اعطاني معجزه واضعه بينه وانها اعطاني هدايه لمعرفه الطريقه الصحيحه وانتم ما دريتوا بها كيف بسوا ما المفروض انكم تحاولوا تفكروا وتاملوا تنتبهوا يعني مو لهدرجه اللي قلت لكم كاني بقول كلام وانتم ما يفهميت عليكم يعني ما انتبه ما دريتوا المفروض انكم تحاولوا تبحثوا حاولوا تبحثوا لنا يعني لأنه ربما أفرضوا يعني قد يقول الله أعطاني خليها غر يقول الله أعطاني معزة واضحة وعزلني على طريقة السواد ليش ما تبحثوا تنظروا تتأملوا يتعرفوا لأنهم بيعظوا بكل جالة كل سخرية ما بحالوا يعرفوا نعم بيقول أفرضوا إنك كذا ما المهرض أنك كيف بسوي تعرفوا؟ يعني يفرضوننا يعني لو كنت نبي نبيحة كيف بسوي؟ وأنتم ما رضيتم السماع، بتكلوا ما هن، ليش ما تأملوا على الأجر حتى تعرفوا، تأملوا في الربيع، والمعجزه و المعي إذا هو بشروي يسجت حتى يصير جيد. نعم إذا ما يثبت كذا وأن ما دري شو كيف بنسوي؟ أنا زمكم وهاوش مقصبكم أنكم تعملوا بالأجر. بهذا هذا الطريق وإنكم ترجعوا إلى الله وإنكم تمنوا يعني بالطريقة التي بلا... ما... إن لها ما بل أنلزمكمها وأنتم لا كاريون يعني نلزمكم ونجبركم على ذلك وأنتوا ما تشاء ما هو ذلك ما هو ذلك أن أجبركم على على ما جئت به من الدعوة وأنتوا من تراضي وأنتوا من تناهي إذا ما بحال لأنكم على مهروس تأملون يعني لاكم تنتظرون رغبكم ما هو سبب رغبكم من بشرية في إيمان يعني تخيلوا فرضه أن الله جاني كذا على يعني إنه بعثني وإني نبي وإني ذهبافحى وإني أن الله جاني أو عرفني بالطريق ما هو سبب رغبكم إذا أنا مخبر أنكم أت تأمر؟ قال قال فعميّت عليكم يعني ما عميت من الحين قلت بس ما دريتم ما عرفتوها هذا الاشي بينه ولا عرفتو هذا الاشي الرحمة هذا عميت بسبب تمام زه يعني ما بالايشي افرضوا يفرضني أنا نبي صدق ما دريتم كيف أسوي كيف أسوي, أسوي, أسوي علمكم ما من حل إلا مفروض أنكم يعني أنكم تجد حسوا أنتم تنظروا رزقكم فإن الإيمان لا يأتي بالقهر فنلزمكمها يعني أنلزمكم نلزمكمها يقولوا هنا فيها مفعولين نلزمكم كم هذا مفعول أول وها مفعول ثاني أصاب مفعول أول وها مفعول ثاني يعني نلزمكم إياها هذه الأشي. هذه الشريعة وهذه الدعوة وانتم كارين إذن المفروض أنكم تتأمن هذا من ناحية ويا قوم لا اسالكم عليه مالا أنا ما اشتي منكم مال ولا اشتي أجره ولا اشتي فليس تنفروا ما بتحاولوا ولا تستمعوا ولا تفهم إن أجري لا أسألكم عليه مالا يعني ما ما أنا مكلف لكم ولا محسن لكم ما معكم خسارة ولا غرامة ولا شيء ولا سمع إذا يعني حتى دعوتي هذه ما اشتى تبولي مقابلهاي ما اشتى أجر ولا مال عليها إن أجري إلا على الله حتى بينبه على أجري ما هو منكم مشي منكم هو أجري على الله ليجي ينبههم أيضا ينبههم بهذا كلام إن هو غوا أنا كذلك من الله مثلكم أنا ابن أي حاولني أمتثل لأي لأوامر الله فسين لكم تتم تلك الأوامر الله مردي ما يقول إن أجري على الله أخر ما أنا الله مو قادر الله ما مسألة إنه واحد يشتري يسويه ويتملك على الناس ويغير الدنيا ويبدلها أنا ملت ما يعني أنا تابع فقط. أنا عبد لله، وانا يعني الأجر على هذا العمل والفائدة هي من الله، مثل ما قال في آية لمحمد أو أحد الأنبياء، وأنا من المؤمنين، وانا من المسلمين، أنا أمر نبلق، وأنا من المسلمين، يعني مثل مثلكم مكلف، إن أجري إلا على الله، وما انا بطارد الذين آمنوا، حين قالوا له. قال ما نراك تبعك إلا الذين هم اراذلنا قال ما ذر معك إلا ذيهم أجب الفقراء وال يعني المناشي فضعة فيعني في النبي يعني بيستنكروا عليه. ترى ذي روح من عندك فانا باجي مثال ما عندك دلما نمشي مع ولا. أدرسه من عندك. يعني نفهم من الاستنكار حين يستنكروا هذا أنه ما اعجبهم فقالها ها بمعنى وما معنى بطارد الذين امنوا يعني ما يمكن ايه اطرد ناس قد آمنوا وصدقوا واتبعوا ما جئ به انهم ملاد هذا ايضا كان انهم ملاد رب هؤلاء الذين امنوا بالاد رب يعني عد نفهم ايضا معنى اخر من هذه الكلمه ان كان بيقول تبع كل الذين مناف وما يعني إج وما تبعوا كلها في, في بادئ الرأي وكأنهم يتهاموهم في رأيهم وفي صدقهم ما بلا ضر عنك ما حقون شيء ما بلا يعني أتباع مصالح وما يشتو ماهم ما من ينصف فأنا ما, هم صدق. ما هم مصدق. يعني ما مصدقين في اتباعهم لا ما بلا شيء في من الرياض هم ما هم سابتوا ردهم آمنوا بالله وهم بيلعبوا إن ربي إنهم لا توربيهن وربي إيش يعني يحاسبهم على الله ان كانوا صادقين فهم خير والله ان ما هم صادقين على ربي ولا لا عندنا عايز. انهم ورادوا ربهم ولكنني ارى انكم قوم يعني حين تقولوا هذا الكلام يعني نمنعهم هم ان ون... بشر مكلفين مثلنا ولهم عقول ما وسابرهنكم عليهم بين الفقراء بهذا الحكم ولا ما ما هم صادقين و... خليهم ايماناً الى الله وربيه وذباه حاسب الناس ولكنني اراكم قوماً تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أني خائف من ربي إذا طردتهم يتبعصي ربي من الذي برجائك مني من الله ما حد حامل ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ما بتتأملوا تنسبوا معنى اللامأمور إنه, إنه يجب انت ذا ما جاء به الله بقوله ده ولا, ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك حين قالوا ما الا بشرا مثلنا قال انا مش, قالوا ما إلا بشرا مثلنا. قالوا أنا مش قلت اني عندي خزائن, خزائن الغيب عندي خزائن الله ولن الغيب انا بشر يعني ما يمكن ان يكون بشر يمكن ان يكون بشر يمكن ان يكون بشر يمكن ان يكون بشر واحد. ان يكون بشر يمكن ان ما بشر يمكن ان يكون بشر يمكن ابن يكون بشر يمكن ان يكون بشر يمكن ان ان يكون بشر يمكن ان يكون بشر يمكن ان يكون بشر يمكن ان يكون بشر يمكن ان يكون بشر يمكن ان يكون بشر يمكن ان يكون بشر يمكن ان أنا دعوتكم إلى عبادة الله وفي ذلك حين الله ينزل إليه يعني يرسل إليه أو يبعث إليه أني أدعيكم إلى الطريق المستقيم ويبلي معجزات وبينات وبعض لنا الطريق ما ذكرت لكم من أنا بشر أنا بشر ما أبدأت دعيت أني عالم الغيب ولا أبدأت دعيت عندي خزائن الله ولا أبدأت خروج عن البشرية أنا بشر في يعني ما هو جواب عند قلوه هذا ما أنا راقي إلا بشرا ما داري منا لا بشر ويش بقول لكم إذا أنا ذحينه عالم الغيب ولا إذا هم استطاعوا يجاوبوا عليه ما دروا ويش يقولون كانوا هم ما براك لا بشر كانوا ما... ما... أنا ويش كنت منا لا بشر ما بقول لكم اني عالم الغيب ولا لا أقول لكم اني خزائن الله ولا عالم الغيب ولا أقول اني ملك ولا أقول للذين تدري أعينكم لي أتيأهم الله خيرا من قال الدول هذه تحتجروهم تدري يعني تحتقر أعينكم ينظرون إليهم بنظرة احتقار قال ولما قال لا الفقراء هذه بتحتجرواهم وتنظروا لهم نظرة استهزاء والزرع ما هم جهاد لن يأتيهم الله خيرا ما هم الله فضل ولا مسي أن الله علم ولا الذين في لن الله خيرا الله اعلم بما فيه قال ما فيهم ما الله علّم ما في أنفسهم ورب ذي بايع حاسب عاجب ما علي إني حاسب عاجب ما علي الله أدلكم يعني أدلكم على الطريق إن يعذل من الظالمين لو أسوي لو أجدي هؤلاء ولا أحكم عليهم أحكم عليهم بشي ما علمه لأن هذا هذه النسيات إيه أمر إل الله الإنسان وإخلاصه هل عبادته لله أو ريا هذا أمر إل الله ما ندعي فإذا كنت نعدي يعني خرجت من فقرة أتكلم بأن ما بالأمرائن ولا أن ما فاضي في دعوة إيمانه ولا كاذبين ولا ما ليشته مخلها عائلة فإذا لو أسوي كلامي أصبح إيش أن أكون من الظالمين لأن ما هم من العدل ولا من المنطقة نسوي كلام ولا العدل ولا الفطرة تي... الفطرة تبقى هذا لأن فقرة ولا المساكين نحسيدهم كذا ونقول ما بالأ ما يشتوه يراء أو ما كذا يشتوه هذا ما هو من الأشي يعني خالف العدل خالف الفطرة قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر سجالنا فأتي بما تعدنا إن كنت من الصادقين ما حدروا ماذا يقولون جواب عليهم إجابات وابعهم ومقنعه مسكتا قالوا من أشجادسا فاكثرلت الجدال ما يعني وإحنا ما, ما ما ما نفع فينا ولا ولا اثنعنا ولا احنا مثل كانهم كانوا لكن إذا أنت صدق جيب العذاب اللي بتقول باجي انت تدلنا من عذاب جيبنا جيب العذاب قالوا يا نوح قت عذارتنا فعثرت جدارنا فأتي بما تعدنا إن كنت من الصادقين إيه فأتنا ها كرسوا مرة فَأْتِنَا بما تعدنا إن كنت من الصادقين جينا وهددنا تحذرنا منه ان صادق ما نفع بثجادرنا قلنا ندري كما نفع بعدين قلنا وقت طويل قاعدوا معك. يعني, يعني تسعمائة وخمسين سنة مو قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من أخصادين يعني يتكذبوا ويستيسخروا ويجيبوا يعني يتكلموا كلام يعني كأنهم واثقين من أنفسهم منهم على حق قالوا يا نفسك يجيب العذر يعني إحنا مضمئنين ما علينا يعني في عفل الشيء من الخيالة والكبري يعني ما هم بالين وأنهم واثقين أنهم على حق يظهروا بهذا كلام طبعا يحاول يظهروا أنهم على حق وأنهم متأكدين ويلا يلا عند واحد يتمرد جار ويقصي ولا يكذب ويقول يلا الله انتباه هل... عادي يزيد هالإجرام يقول يلا الله انتباه لنا بيات انه صالب لعنة الله هذه ما عدي حين ولا يقال قل يروي انهم إنه إنه متأكد وما يعني امام الناس قلنا على حد وهذا وقالوا يأتينا بما سعدنا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعيزهم أولاً ما هو الذي أبي العذاب قالوا أتناء ما هو أن العذاب ما هو جيب العذاب الله ربي هذا واحد وثانياً ما بد ربي بجيب العذاب واحنا ما بدكم ولا إذا قلت حامقته ولا يعني جافيكم جهل وغرور وطلبته انك بجيب العذاب الله بيجيب في الوقت هذه راحة المناسب إذن إنما يأتيكم به الله إذا شاء ان شاء بس إن شاء فما تب إذن الله ذي يعني أنا لا لن أأتيكم به ولا غير ما بلا الله فقط هذا وحده والثاني أن ما هو إذا طلبته با يجيبه ما بلا لا أراد إنما يأتيكم به الله ان شاء وما أنتم بمعجزين ما عجزكم بتعجزوا ربي ولا سنربو منه ما عجدكم تعجدوه من عيش ما يعجبكم باي يتمكن منكم ولم يمنعه يمنعوه شيء لا انتم ولا غيركم ولا ينفعكم شيء إن أردت أن أنفع لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون قالوا ذاك أنتوا كذا مستمدين على المعصي وبانين ولن تراضين وعلى, وعلى الإنكار والجحود والمعاندة واللجاب إذا أنتوا كذا ما ما هو مال عندنا فحله فعبر الله عن إذا أنتوا كذا مصرين ومنكرين ومعاندين عبر الله عن بأن الله يريد أن يغواها يعني إذا من أثر على المعصية واستمر عليها وما رضي ما رضي يتراجع عنها فالله قال بيتركه بيتركه ما عبي ييجي يجعل له ألقاف وطرق للهداه فقالوا خل وهذا بيسمى الخذلان يخذله ربي يعني ما عدي سهل له طرق للهداه لأنه مستفاد كل ما سهل الله طريق للهداه وكل ما يجعل الله له على ما ما أنت بعضها فقال إذا هذا لا قد يعني الله خذلهم ومعنا هنا عبر عن خذلهم بأراد أن يخوياه يعني ما عدنا في عبهم شيء كان الله كأنك دوء هاتف هاتف المغويين أو كأنه ما عدنا في عبهم إلا إذا عجبارهم الله كأنه أصبح شيء عادة نكونها بعبر في كثير من الأماكن عندما يستمت الإنسان على المعصية ولا يرضى إجبار الحس فكأنه مخلوب هكذا ما عدنا في الحياة هذا يقول كأنك اتطبع الله على قلبه فقال ما هو نافع ولا أنظاركم نسيء إن أردت أن صهر أن أنصهر لكم إذا اشتئن صهر ما نافع لكم نسيء وقدمتوم مستمرين على الأشي على الظلال هذا وبيانين وع وجاهدين وهو معنى إن كان الله يريد أن يغواكم هو ربكم وإليه ترجعون يعني الله ربكم والمتولي له أمركم هو ذي بعث فإله بالعلم أنكم ما عاد يمكن ترجعوا وعلم أنكم ما يمكن أسد يعني ترجع تعترفوا باله فهو هو لكم ويتولي الأمركم وبعث يرجعوا إليه إيه تتح يحاسبكم على أعمالكم. أم يقولوا افتراه قل إن إبت قل إن إبتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجلمون. قال أم يقولون بل بل بيقولون هذا. يقول إن سك قال لا بيقولون ناسا النفتراه هذا ال هذا ال القرآن. قال كلهم حين يقولون إنك اشتريت القرآن إن اشتريته ما عليه إجرام إذا أنا أبي ألفته كذبت ودعيت فأنا ما ما على تمشي وتبجع الظاهر أنها رجع إلى القرآن يمكن إلى رسول إن الظاهر إن الكلام في رسول الله والله سبحانه وتعالى بيخبره موقف يعني بيذكر لك قصة قصتين قال. <تصفيق> قصتين في المتبه النوح أول بصواد الصديد كل نوح كيف ندعبه معه وحاول فيهم وتلطف م. معهم وبيّن لهم إنه ما بلاك شيء وما نفع بهم وكيف أنهم كذبوه وعاندوه ولا رضوا وخله يأس. وقال النبي يعني يسهل على النبي هذا الأمر كأن الغرض من هذا أشتت الاهل قلب رسول الله أنه يتسلاوي لحد يغسيه جار ويحزن. هم كذا يسبروا كذا ويسبروا كذا. ما زال ضمنه دعاهم وحاول وجادلو وأذناعوا واستعملوا كل الأساليب. ما رضوا. قال أم يقولون افترى بل يقولون افترى. قال قل إن افتريت فعلي إجرامي. إذا نأخذ لك فلا تدين بتحمل الذنب. وانتم ما على شيء يعني اللي عندي واحد يقول لك انتبه. هناك مثلا خطر بخاف قسم بكذا اذا جاء خذ وهو أخطاء خطا وما شيء ما على شيء زعمت نبيه. ان أنت أنا من حاجة من كارثه فقال إذا غرفن لأنو بس الف عمد من الله تمام لكن ما قالوا كذا عندك قالوا بلا بلا بيفتريه يعني بيكذبه فقال هذا هالذا جاء بفتذب وفرضنا بفتذب بتحمل الكذب ما عليكم أن توحي اسمه وله جاء عليكم ضرر أم يقولون افترى قل إن افتريتوه فعليه اجراميه وأنا بريء من ما سيجريهم كان يقولون قل لم أنا بريء من ما سيجريهم أنا ما لي حاجة يعني ايش ما لي حاجة من أعمالكم، سوّوا اسم عبدكم ولكن أنا بري منها، يعني يعرفوا أن أعمالكم توصلكم إلى خطر، أنا ذا هنا بن منها وانتهوا كل واحد يوبخ نفسه كأنه قال، وأوحي إلى نوح سيرج إلى نوح، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون هنا بذكر نوح لكن قصة ثانية القصة الأولى قلنا لكم أرادوا يذكر الله فيها دعوته واهتمامه بهم ولطفه واسلوبها اللين واستعماله كل ألف الواضحه وعدم ايش يعني عدم أيش يقول النبي لا عدي حين أيش كذبهكم. هذا القصة الأولى أول قرآن منها أرخصها الثانية بعد كيف من إن الله أجمع حتى وهي فيها ضعيفة محمد إذا ما بدهم. فإن الله يعني في إدراكه بعد يعني هذا يدلهم. قال روح نوح لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واخنع البلك بعيننا ووحينا ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع البلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سحروا منه قال, لا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه عليه عذاب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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبلي إلى جبلي عاصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغربين وقيل يا أرض بلعي ويا سماء وقلعي وقيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وناجى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحظ وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم إني أعبك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك ان أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين فيل يا نوح اهبط بسلام من وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العذاب للمتقين تبقى تلك من أنبائي الغافية إنه في خاطر النبي يعني حيني قل أول مرة أم يقول ولا افتره قل لأم محمد هنا قال نعم ووحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومت إلا من قد آمت الله قال قال على عز يبقى تدعيهم وعصل واستمر يومياه هرمى بالله اسخروا بعضهم قال عبي يتعدى على بعض الرواه قال لهم بلابي مس زهلاء وباه يتغير كل ما قال لهم يعني جده وهو عادل مغسلين لماذا لا يؤمنون كان اجتعاد يؤمنون وفارق الحق ويظهر على الناس جمعه فرجع قال الله أو الله إلي أنه لن يؤمن من قومنك إلا من قد آمن قال ما عاد مؤمن لا دول هذين قد آمنوا معكم ما هو نافع فيهم الله داري بنا ما هم مؤمنين ولن يؤمن. يؤمنون وهذا أيضا نعرفها إن الله رحيم كأن الله ما بي يعني يعاقب واحد ولا يميث واحد إلا يقدر أن يستمر على سياسة الخارج يعني لا يبدو إيش ؟ الظهر من حاله أن بيستمر على ح على الطريق الإيش؟ على طريق الظلام. فقال الله انه ليؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون لعثهم ولا تغضتهم ولاه. نبأنا بعدهم وخلاص. سلم شغلتين ويظهر الحج وينتثر الحج ولا يبقى إلاه لا عدي فهدكم ولا يشغلكم ولا يشغلن ال المؤمنين. فلا تبتئس يعني لا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون يعني بدي بداية بداية يعني إخبار بهم بأن بأن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنعوا الفرق وصنعوا السفينة وصنعوا الخروف معنا معنا سفن لفظه تستعمل للمفرد قال صنع السفينة بأعيننا ووحينا يعني بمراقبتنا وبعنايتنا وبإرشاداتنا ووحينا يعني وحنا بانت واصلنا كيف تفنعها وكيف تعملوا اننا جارة ما هو نجار ولا هو الثاني ما هو داري كيف نعتبنا بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا هنا يعني ورا تجابني من دوراك الظالمين لا عد تناديش فيهم الله يعني خلاص ما عزهم نقاش يعني جدوا محكم عليهم بالأيس بالهلاف ولا تخاطبني الذين ظلموا إنهم مغرقون أكيد أن جد يعني جد عليهم الهلاك فلا عثنا بشيهم ويصنعوا الفلكه هنا بقلوا يصنع فيهم ظهرق معنا بحال أول استدار وقد خنع هزاقه إن الله إن إيه ستيلنا بيحكيه قصة إنه يعني قصتنا عظمة لأنهم قودوا كان يقول لنا من فقال وياخذنا عرفوا جاب سقة المباركة قالوا هناك قالوا لي الحساب يعني كأنه يصور لنا مثل الحين جبنا بالراه هذا يعني من من أسلوب الحساب في بيصور لنا يعني كأنه نعد إحنا بالراحة إذا نعرف تفينا وهم بيجيوع عنده قال وياخذنا عرفوا ك كل ما مر علي قوم من ملأ من قوم يسخرون فقال هو بي... ورجع بيصنع السفينة ويسبر هكذا فإذا الحكاية تستعمل هكذا كأنه إذا التصوير تصوير المشهد أمامنا حتى يتخيلوا فقال بيصنع السفينة وكلما مر عليه ملأه من دون يذكره منه كلما مروا من عنده بيصخروا منه استاذه مره يقول له ايه ونحن يقول له إذا البذارة مثل وإذا البلاهة لأنه في في بلاد بعيدة عن البحر بعيداً عن البعض رجل بعدين عن السفينة ونرى السفينة بيجهاج مع كبير فعادة بيصنعوا السفينة على يعني على شاطع البعض ينبع البعض الكل ما بلش اللي يعني فبعودان ولا شيء كذا هو يقوله هاد يدفعها في وسط الأرض بعيد كل البعد عن كل البحر ويصنعون جابا يسخرون منه ويستهدونه يعني لكن هو يصنع الفلك وكلما مر عليه قوم ملأ من قوم يسخرون منه هذا من نفسه قالوا عبي يقولوا بابا مرات يقولوا ها ويس وعين يقولوا هذا لم تقلب المهنة وكانت تقول النبي هذا الحين عقباسي بكل ابن الجاب قل لبي دائم ونبي يدريه دا حين عقباسي بي نجاب قلب ابن كلمهنة يعني ما مابلاء يتقلل معه وفر وكلما مر عليه ملأوا من قومي يزخروا منك. قال إن تسخروا منا فانا نسخروا منكم كما تسخرون منك. يعني إذا أنتم بنا أو تجعلونا تعتقدون إحنا بنبره في تصرفاتنا وت... يعني في أسبوعها إلى الغباء وإلى البلاهة فإحنا بنسخر منكم يعني احنا بنعتقد انكم أنتم إذا انت بره أنت ذي أخبياء ما بتتبع حك ولا بتعرف وجه يعني ما بتمتذلو أمر الله ولا تعرفون شذي بعدهم بعدكم مش شيء بعدكم ما تفر منكم كما تصرفون فسوف تعلمون قال فسوف تعلمون من يأتي عذابه يخزيه ويحل عليه عذاب مجيب قدودا إنما باي غرقون نباي السجين هذه بتنجي لأن ترى الله إنهم غرقون والج أثنا عرفوه ولا في أحد نبيين قد با نغرقهم يعني أكيد إنهم مغربون ويقول لهم فلذا يقول لهم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ويخزيه ويحل عليه عذاب مبين فأتروا من هذا يبقى العذاب من هذا يبقى يهزم في الدنيا عذاب يخزيه يعني وذله ويهزمه وعبا في فالآخرى عذاب ضاير مبين ما يكفي ما يرتفع حتى إذا جاء أمرنا جاء اليوم الذي اراد الله أن يخلق فيها العقوبه عليهم وفار التنور التنور التنور الحق في العضب هذه يحرزوا فيها قال حين ذبايا يعني عادوا من ربيه لكم غرض أول شيء قال ضع الماء نتنور ما, ما يطرع الماء تنور ولا نار ورجع المياه من التنور تطلع الدفئر حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور فارت وطلع منها الماء قال كما رأى انت هكذا قال قلنا نحمل فيها من كل زوجين هناك كما رأى انت الثنور فارت وطلع منها الماء فحمل السفينة أن يبجرنا هذه الفألة وقال النعمة ايه استفارة في الماء <تصفيق> حتى إذا حتى إذا جاء عمرنا وفار السنور يعني المياه خرجت منه كما رأيت المياه تبتسخرين من السنور فرحاش تحملت السفينة تحمل بها أنت وذي امنوا معه والحيوانات من كل من كل جزء كل ثانية حيوانات الجيل بقى يعني من الاغنام ذكر وانثى اثنين ذكر وانثى ومن البقر ذكر وانثى حتى الظاهر يمكن ظاهر غره من كل الحيوان يعني والحمير والبغال وكل شيء كل يحمل حيوان يعني ذكر وانثى رجلنا من كان نبات يكر ده ثم الارض كاننا يعني يفهم من هذا الآية ومن هذا احنا نقول من كل زوجين اثنين يعني من كل حيوان عذيب يعني اثنان زوجين يعني اثنين المراد الزوج يرد الواحد هنا فقال زوجين اثنين يعني ذكر انته من كل جنس من الحيوانات يعني اسمام بأحيوانات؟ ماذا نجد الحياة والعرض؟ قال قلنا احمل بيها من كل زوجين اثنين واهلك واحمل اهلك كلا من سبق عليه القرن واحمل اهلك في السينة إلا من سبق عليه القول وهو من إيه الذي ما أمان الذي دخل في إيه وفي إنهم مغرقون وهو لم يؤمن يعني وآهلة الذين هم إلا الذي لم يؤمن ما هو ذلك يسمعه الظنين سبقوا ونركض لأنه فقد يجي لنا بعد ذلك أمرها الله بأن يحمل من كل زوجين ينفنين وأن يحمل أهله إلا من لم يؤمن إن قال إلا من سبق عليه النقوع يعني إلا من كان غير مؤمن ومن رفض الإيمان ما هو ذلك لوه من على ومن آمن وحمل من آمن واضح؟ وقال من كل ذي جنة وأهلكه إلا من سبق عليه الجود ومن آمن هو معطوف عليه يعني وحمل من آمن وما عمل معه الله ما كان الله جيل اللي قد آمن معه. وقال اركبوا فيها بسم الله إنجراها ومرسها إن ربي الغفور الرحيم قال اركبوا فيها أصحابه أولئك بسم الله انرا يعني اثبات يريد بسم الله باثب بسم الله ما احنا, ما احنا يعني كان أمر الى الله الله اللي, والله اللي الله اللي والله اللي يرزيها يرزيها يرزيها لأنه ما ولا, ولا ولا ده امرها الى الله الله اللي وهي تجربة في موج كالجبال ورجع قالوا الماء الماء أمطار زادت غزارة يعني ثمن السنة بغزارة والارض تخرج الماء من بطنها ورجع زاد الماء زاد الماء ارتفع من المياه حتى غطت البيوت وغطت ال يعني حتى الجبال كمما الجبال غطت وارتفع إلى مستوى عالي و وزيادة فأنا هذا المياه بشكل سريع وعجيب حتى حتى سب... سبب إن مو... يعني موجات فقال يعني بيحدث موجات من كثرة الأمطار وخزارة يعني المياه والنار والأخار من ضمن الأرض حتى تكونت موجات كبيرة مثل جبل فيها أنا ما جاني حين ترفع الماء يتفع بك... يعني بكرة من الماء ومجموعة من ترتفع كذا ورجعت تنزل فقال السفينة قال حملتهم على هذه الموجه لكن قال من رجبها والسفينه بتقل فوقها وهو ما بقرد وحفظها ربي في هذا المقام لأن الله هو المتولي لامرها وهي تجري بهم في موج كليبار حتى كأنها تجري بهم في موج كذا بجريب حموذيولا أنه ما هي مبلغة ربي رعاية في كل لا يجب دمئذات الصنعة السفينة خلاص حتى ولو أولا بصنع كانت ربي التركيب حفظ وما هي قال أمواله مثل الجبال يعني عادة يعني التكسفون دورك من تلك الأموال وهي تجري دين في موجين كالجبال ونادى نوحن ابنه وكان في معذن كان ابنه قال في مكان بيعتذل ما بيجي فلاح بعيد ورجع حين يعني اشتد الموقف وكثرت المياه بدأ ابنه يا ابنه يركب معنا قال اردت وكان في ان اردت ان اردت ولا اردت مع اردت يعني لأنه كان اردت ان وما ان اردت ان اردت ان اردت كان يعني ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ما اردت ما قال له ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت من جلب ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت كان نقول لهم دي ها قال هاي قال يؤمن من من قد ما قالوا كان أمره كانه قالوا بعضها إيه؟ ان كان يعني بيظهر مؤمن وما قالوا نؤمن. فقال له ثم نادى ابن عامر انا ما مشي لا ده له كنت انا والله ما معنا فقال قال وكان في مدينه يا كم معنا ولا تكون مع كاذبين لا تجي مع دول كاذبين قال سعى إلى جبل يعطيني من الماء طلب اصعد الجبل عالي والله أسلم اجلب الانماء واغرق ما عليه كان في معذ عنه بعيد عن الجبل. فقال: هنا في قال سأوي إلى جبل يعصم من من الماء. قال هذا أصعب جبل إلى جبل عالي عشان ما غرق. قال لا يعصم لي من أمر الله. قال هم عاد حزم عاد شيبايين قل يعصموا ويحمي من أمر الله. فلذا يشتي فلذا ان من هذا أمر الله. ما قال اليوم من الماء والله أمر الله ما حز ما من لا اليوم من أمر الله إلا من الرحيم ومن قد عمل. من الرحيم الله وهو وهو من, من, الله الله من وهو من عمل ما بشي بايحمي اليوم من أمر الله إلا الذي ربي وهم أش. أذي أش. أذي أمر من الله بصرع السفينة ولا على حد المؤمنين إلا من رحم الله. وحار بينهما الموج عاد كان بيتناجي ولا انزال الموج منع التوافق بينهم وغرق ابنه وحار بينهما الموج الظاهر وحار بينهما الموج فكان من المرجان ظهره وكان من المرجان وفيلا يا ارض بلعيمه في بعضنا استفع من سبن في كل مكان بلعي الله في ترقال وفيلا يا ارض بلعيمه أكي. ابلاعي يعني نقول ابتلعه مغفل عندها يقول مغفل عنده يا عارف ابلعه ما يعني إيش صبي ابتلعه ويا سماه وقلي أبلعي يا سماه أنت وقلي عندي يا سماه أنا وقلي يعني ال الأمطار وقلي بيقولوا أبلع عن كذا عن كره اتركيه أيه هذا الاستمرار في نزول المياه ويا سماه أبلعي وغيغ الماء يعني قفلنا نقص الماء <تصفيق> <تصفيق> هو يعني ما راض يتشربه ولا وظف ولا انطاق بدقف روقي يعني يعني غاب يعني نقف او لا نقف نبع يعني غير فيه قال قاضت في الارض الماء يعني نقفته <تصفيق> <تصفيق> يعني نقص يعني نقص الماء وقضي الامر وانتهى الامر واستوت على الجودي ورجع استوت السفينة عزم النعم الله انها ركز يعني استقرت فوق جبل على الجودي هو جبل واستوت عليه صبخت <تصفيق> يعني <لو> لا لا علاج الله وجل الجائس يضرب الجبل وقال عباده والله يجي الله ما يشير يتحرك استوت على الجودي واستقرت عليه هذا حيث عن من الله وستوى تعال دي ودي لما للقوم الظالمين قام الظالم كاننا للقوم الظالمين اللي قام الظالم ما عبد الله بيحكايه من هي جوا الناس بيقولوا مبلغ فيا في الطريق ولا الله لا ردهم ولا كذا بعد للقوم الظالمين الظالمي يعني ولا ما عادش يدعى هذا بده يهلقوا كان ما عيد هي جوا بيذموا عاده ايه في الدعاء في عادة اليد دعاء لا يجب ربي يصبر ما لا يجب أن يعدس جمل والاحتجار الشخص ولا عدم الاهتمام من حين قلت لأ ولا شيئة الطريق ولا لا رحمة ربي وربي ما رحمة وقلت لها لا رحمة من حين قلت لعنة الله على الظالم قلت لعنة مع بعضها ورجع يقول لعنة الله على الظالم وَنَادَى نوح ربه فَقَالَ إِنَّ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ الْحَقُّ هنا بيحكي يعني بيوضح تفاصيل كان في ابنه فقال ربي إِنَّ ابني مِنْ أَهْلِي وإنما قال الله وانك توعتنت انك بات ايش تنجيني قال انك تنجين انك باتنجين إن. وتنجي اهلك الا من سبق على القر يعني انك توعتنت انك باتنجيني إن. وتنجي اهلي المؤمنين فهنا يظهر لنا انك كان مقدر انك مؤمن وكأن الامور كأنه وضع في حارة في مشكلة في ايش كان طيارة عنك. يعني انشت قال ونادى نوح الرب فقال ربي ان ابني من أهلي وان وعدك أخذ ابن ابنين من أهلي ما يعني راهر الإيمان وانتد وعدت أنك بات نجير وقال لأنك كاف قدودها باقر أو قدود مع الدرس يقول أنت, انت, انت حد ما حد انت فقال قال أن يتخلق فقال إنا ابني من وقال لي إذا هنا ما جاءوا يبقى يغرق وانت دعا كانت النبايين جاء وقال بكأنه بيطلب من الله يوضع يعني كيف ما عاد جرائب كيف يعني بيقول فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وادك الحق وأنت أحكم الحاكين إذا نفهم أنه كذا بعضا بيغسرها على أساس من ابنه ودرأه وقال ابن ابنه كافر ويشتي دخلهم أهل والله بيقول ما هو ثابت لكن يعني إيش؟ وكان بدعاء ربي إنه ينجي. الحينه من أهله. فقال لا هو نا يعني الحينه معتزل ابن مؤمن. يقول لا الله إنه من أهليه. ابنني من أهل يعني كان يتي ما يش من أهليه بس. إنه من أهل الناجين. كان قال كان كان نح قال ربي إن ابني من أهل الناجين من أهل يقول أن بتنجيه. وانت وعدك حد. يقول بعدين جي ما يعني ما هم كذي خلاص فكيف الحينه تبيعون؟ أهلك تمام وهلك إلا من تبقى الجول. من لا. وأهلك إلا من تبقى عليه من من لا من من تبقى عليه يعني من من كان بانه. لا لا من أهلك. واهلاك الا من ثبت عليه لا حد ما أنه... قال حدنا هذا بعضنا لازم يعاند انك هذا ما الله قال احمل من كل الاثنين أهلك لا. لا لا حين أهلك ما له مؤمن طبعا. كان يقول اهلك كان الله قال من كل دايج الاثنين واحمل اهلك المؤمنين لا نجار ولا ورجع قالوا من آمن ما أهلك, أهلك ولا لا آمن لا لا أهلك يعني كان يحمل وحمل أهلك وحمل هذا اللي آمن وحمل المؤمن وحمل من آمن وكل من آمن. أهلك إنك أهلك سواء إلا من سبب عليه القول يعني إلا من سبب عليه القول بأنه لم يؤمن وأنه ماذا ما أقول لا إنك تقول إلا من سبب ما لا إنك ما أقول قالهم قال محين قل احمل في هذه السمينة من كل دائجة لثنين وحمل أهلك هذه الهم جياد المؤمنين واحمل كل من أعمل ورجى الآن قال هيا ما أمان انت قل انت أحمل أمري هذه الهم جياد وليا من هنالك كان أبناء مصد زيادة ورجى وانت وعدك الحق وعدت انت ان يعيش ابن جاسم وأنت احكم الحاكمين مع الدرس كيف ما نعم تساهم لك انك بات تظلم لانك بات اختلف شيء كلامك لكن ما حدرت كان يقول وأنت أحكم الحاكمين أنت العارف ولكن ونب... كيف؟ كان بيستشكلهم. قال يا من أهلك". قال هذا ما هو من يعني المؤمنين. صح. صح. يعني يظهر لك ما هو من هنا أخبرها والله ما هو المؤمنين. ليش قال إنه عمل غير صالح ما هو المؤمنين عمل غير صالح هو بيعمل على قال إنه وليس من أهل السفهام وبعدما قبوا معهم من أهل أو من أهله ما في ما من أهل كذيبان نجيهما ما هو من أهل كالمؤمنين ليج ما هو من أهل المؤمنين. المؤمنين؟ قال إنه عمل غير صالح لأنه عمل, عمل غير صالح يعني إنه بيعمل عمل غير صالح ما براز كأنه بيعني يعني بنبالغه ينجلها الرجل سما عمل قال ما بنفسه هو عمل غير صالح يعني إنه فيه فساد كبير حتى ببالغ ويسما عمل غير صالح بدون الحج يقول ما هو الله فشاف، ابن فلا ما لي به علم، يعني كأن فلا تسألني ما لي به علم، يعني كأنه ما هو يعني هو يشت... يطلب, من الو... يطلب من الله يعني يطلب من الله ما هو شو هو، فقال لا كنت سألني بشي ما كنت داري، ثبت ولا بتركه ولا فلا يعني. ولا تسالني ما لي لك بعلم اني اعابك ان تكون من الجاهلين يعني تكون انتظر حتى يبين الله لك ويرجع بذكرك لا كن اسرع يعني قل... احنا نقول فعن النبي بيطلب من الله مين نجينا قال يا ربي ان بني من اهلي يعني بنجيه وانك وعدك وعدك حق كيف ذاك وقال انا لا تسالني اجما لك بعلم ما بدك تداري هو هو باين جاعلا إن فا إن يا عيبك كان تكون من الجاهلين ربما قلنا لكم منه كان عمره ما بدو متأكد منه ويعني ما هو واضح له فلذا حين قال في معدن كان في معدن عنه وبعيد عنه إنه إني يا عيبك كان تكون من الجاهلين عكس الرأي تبعي ما بدرداره ويسحق لنا جاهلنا إحنا يعني إنك تسوي تصرف تصرفات الجاهلين إنك تطلب شيء ما الجاهل هو ما طبعة ولا قال ربي إني, إني اعوذ بك ان أسألك ما ليس لي به علم يعني أنا أتجي إليك أني أقع في هذا الخطأ اني كنت أسألك شيء ما قد داري هو لي حق أسأل فيه أو ما لي حق أبي قلت لك هذه المرة تبع لي وأنا قد أخطأت هذه المرة وإذا أغفر لي وإلا تغفر لي وترحمني أكم من خاترين يعني أنه يطلب من الله المغفرة ويعرف أنه إذا ما عرف الله لف أنه يعني هذا وعلى شيء بصير هنا يسأل ربي ينجيه ولا يده دال فالله ما يجب أن يؤكد قيل يا نوع بعدها قيل يا منها يا هفت بسلام منا وبركات عليك وعلى أممي من معك أرض هنا أرضه هنا حين قيل يا أرض في العماء ويا سماء وابنعي هنا ماهو ضروري ان الله بيؤمرهم يعني ان الله يقول قال ابلعي ان يتكلم ويقول لست ما وقف ابلعي لا انما ارتفوا ايه يقول ان الاوامر بسرعة كأنهم اشخاص عادلين بيبلا بيقول لهم كان يعني ان كل الاشياء تنجاد لله وعلى ما يريد الله ولا تتخلف عن ذلك. ما بل صوره لنا في صورة الانجذاب وال يعني إيش وعدم يعني تخلف أو يعني وأن الله هو المتحكم بهذه الطريقة كأنه بلا عمره قاس تمام. والله في الواقع أن الله ما في هذه الأمور. ويجي يمرها أفضل أضمن تفهم راجع. ويجي زائد. ما بلا بيسوون لنا كيفنا الله ما بلا أراد الأرض تبتل عما فعلت وقال ما من حادثه كان العرب فما يجي الواحد بيسبر ما بده بيقول ما عبد لا بيقول لك شيء صبر وسب قال هذا يعني في يعني متمكن قال لا بتصور هذه الأشياء للعرب ولا ما نقصد ان الله بيحاسب اللي يقول امر الله انما اذا انما قال اذا اراد الله كان انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيا قال الله لا شيء يصير يصير ما بلا تقول له كن وكان هذا الواضع ما بيحتاج يقول كن ما بيحتاج لهذا الله ما ما بيحتاج يقول لك ما يكل والجان يحصل ولي بيبتره هذا يقول لله على أفضل القرآن يقول له أخي غريب إنه الله كيف النبي يكلم أشياء ما بتعقل وأشياء غير موجودة كن يا عرض ما بيشي عرض وشعني يكلم وشعني يكلم هذا أيضاً ما بلا أسلوب إرادة يعني إظهار أن الله متمسك أن الله قادر وأنه لا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى آله ولا يحتاج إلى كل شيء ينجز بإرادته إذا أراد الله شيء بشر من غير بدع تذهبه وإذا لا أكون قولذي قال أمر الله بيننا كافنون ما بكي الألفاظ ولا كافرنا إذن نحن ما يقولون إن الله إذا أراد شيئا ما يقول له أكون فيكون يعني ماذا يريد الله شيء وحصل؟ كأنه ما أصدمنا بحين بحين كل شيء يكون وكان والله ولا في هذا لا كون ولا في هذا ولا كيف الرب إذا لي اللي يخيار لي اللي كماشدي الحجر يقول كوني كون يعني ده إذن هنا يا إذا لي بين لنا انتصار كيف أن يعني كيف أن الله أراد السماع تتوقف عن إيش؟ عن المطر والأرض أن تشرب من المياه فقال كأنها أمرها أو إنقاذت بذرعة كأنها إن مرشح عادل ويستجيب ورجع هنا قال له في ليانوح بسلام منا وبركات عليه بعد ذلك في ليانوح اهبط اهبط من السفينة بعد ما الأرض شربت الماء والما السماء والسماء توقفت عن الأمطار وقد أصبحت رجعت الحياة طبيعية قالوا يا, يا نوع حبثت بسلام أخذت أنت آمن وسالم ولا تخاف في هذا يعني لا يخاف من ندل الأرض تغيرت إلا الأرض فيها وإلا الأمراض وإلا فيها يعني قد بجي خبر وإلا أخذت لها بعد هذه الحاجزة قال حبثت بسلام بسلام مننا وبركات عالف بهذا البركات في يعني في الأرزاب وفي الحياة وفي المعيشة وأغن بركات في, في التوبة في الهداية بركة الهداية وبركة المعيشة بركات يعني أن الله يسهل لها المعيشة ويسهل له طرق العيش والامان والسلامة والصحة وكل شيء وبركات الهداية يعني بأن نوفقكم من الحب والانتسال إلى طريق الهب إذا بركات عليه وعلى أمم من من معك إذا بنلعن عليهم بالهداية وبالأرزاق والمنافع وكل شيء وكل غير عليه وعلى أمم من من معك يعني عليه وعلى من معك هذا وعد كأنه ما عدد جرم لأنه قال بعدها وعلى أمم ستحتى <تصفيق> من أن من من معك لأن هذا بيغ الأرب ذلك ما بقي في الأرض إلا أن الإخاء والدليل الذين جمعه، الذين آمن إذا ما أمر معه الله جل. لكن كل شخص في فلأنجب منهج أمة. إذا قال بركات عليه بن يعني يعني ندعمكم أو بنجيبكم أو بنعونكم أو بنوفر لهم بركات في الأرض وفي الهدى وفي والصلاح في كل شيء في الدين وفي الدنيا عليه. وعلى أمم ستأتي من من معه هذا الأمم من من معه. أمم من هؤلاء ذي ماهل وما بار كل الأمم الذين ذي من أمم فلذا قال وأمم سنمتعهم يعني ما كل الأمم لأن فينسج عن هؤلاء الأقراض أمم كثيرة فقال بل أن أم عالاك بالهداية وبالأسيق وعلى أمم من من معه. ما قال كل الأمم ما بلقى على أمم يعني قال قل عرضه يقول على أمامين نكى وعلى أمامين فتئي من وعلى أمامين من من معك ونها وأمم أخرى من من معك يعني. نقول وأمم ثانية يعني وأمم من من معك مع بلاه وأمم ثانية غير غير بعيد قال تان مستعمون مستعم ما غير بركة وأممن كانوا مستعوم قادم مستعمون يرزقهم لكن من البركة اللي داهمهم بيجي بعيد عنهم. ايوه من ديم عقل ايوه ديم عقل بايجي منهم أمم كثيرة بان ن... يعني بركات فن... يعني نضع البركات على... على بعض هذه الأمم من ديم عقل و بعض آخر بان ما تتعمل بان هبلا مرد من رجل والذات ما لدي بركات حتى تشمل بركات فريدان قلنا بركات فاستراه بالأش بلي يدخل يدخل فيها الهداية والصلاح لأن قال وأما من ما ما بشيء هداية بل قال بعدها سن ثم يمسهم من نعذابنا وأما أخرى بنسعهم ونعرضهم يعني في الدنيا ويساعد لكن لأنهم ما يقبلوا الهداية برجعنا لنعيش عذابنا فكان الله قال اهبط بسلام أنتم وبركات من نع أنتم من معك وبرجع إلى أمم بعد سئتي أمم أمم من هؤلاء الذين معك سئتي أمم كثيرة بعض هذه الأمم تترابط من الحق وتحتدي وتعيش في خير الدنيا والأخرة وبعض آخر ستأتي يعني ستكون في خير الدنيا فقط وتترك الآخرة لكن مع ذلك وفي الآخرة قال باجلا عز وجل وهي التي تعلم عن الحق وتأبغى يعني تتمتسل الشيطان وتخرج عن الحق. ها قال الله تلك من انباء الغيب نوحيها إليك هذه القصة أخرى لنوع يحكيها الله لأجي لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والغرض من هذه القصة التهديد والوعيد للأجي لمن كان في عهد النبي لقوم محمد إن الله يأجي عجل العقوبة فإن أفضلنا منهم أجي يؤمن والآم يأجي إسلموا من العاجلة حتى والأجي وإيضان العقوبة العاجلة فقال قال الله تلك من أنباء الغيب ونحن عليك هذا هذه القصص وهذه الأحداث أخبار, غائبة أخبار من ذاها قائلة عنك أخبرنا هذا اذا هي هي في الواقع من الأشياء التي يعني التي تدل على صدق هذا الكتاب عندما يأتي هذا الأخبار وهذه القصص فتلك من أنباء الغيب نحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل نقول لكم ما كانت تعلمها على هذه السفاتر على هذه السفاتر ولا ما بعض رؤوس أقلام وعناوين وبعض الأحداث كان معارفين كان معارفين فللا بيثبت صدق ما لونها عارفين أصلا مش بيضة ليس بيثبت صدقه ما هو تقول عن مغيبات نعم. نعم. ولم تمام، <تصفيق> ما كانت هناك انها أصلاً كانت مشهورة بس مثلا نجاة نبينا مر عليه السلام، وغرق إيش؟ غرقهم، مش مشهورة مثلًا عند الناس من الآباء والأبناء قصة عجيبة ما هي سارة، بس ناقلون الناس حتى هذه ذالك زمان رسوله، لكن كيف جاء والطريقة والتفاوتين هذه ما كان بيعرفها، فعندما يخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حين يخبرها ربي يعني يتفهم هذا أشياء غريبة ما حد يرىها لا أنت ولا ضمك وجاءت رواها وتجدون مثلا في بعضها مثلا تلاحظوها موجودة في התורה مثلا ولا في الإنجيل ولا عند مثلا بعض العلماء يجي موجود بعض المعلومات الدقيقة والتطابق تماما فين هذا هو وبعضها وبعضها بعض ما بعض اقتضائات بيجي فيها إيش بتشلش تالي أذن بعض حج سقيم ولا تهريف ولا ييجي مشاكل فعند هذا تتبرها لدفة و وما عجبها محجبها اي اي اي مشكلة اي تنادب فقال هذا من اي لم تكن تعلمها عنك و رقموك من قبل هذا فاصبر فاصبر ان العاجبة سيمتجن اذا نصبر على اي على قومك وتحمل تحمل والاش والنصر سيكون حليفة العاجبة يعني في النهاية سيكون النصر حليفة وسكون الغلبة لك وآل وين الله الحق مثل ما كان لهذا القصة إذا ما صبر نوح كان النهر معه كان حليبا في النار قال أنت قلنا له هذا فصبر هذا أمر عزيز وواضح فصبر إن العادم للمتقين انتظر واصبر على ما عليهم وإن أبوا وإن قاوموا وان وإن فعلوا ما فعلوا وإن يعني عاندو عناد كبير وإن يعيش منهم فالله الله زي قال بيجي الفرج وبئي تكون الغلبة هلا وإن كانت الغلبة هو ما كانت بلش ما هو ضروري يكون بل يعني ما... يعني بتخليط الله المسلمين عليه الله خلده مثل من وما كانوا وانتشروا في البلاد فتح البلاد كلها وحتى حتى كانت الدولة وال... والقوه والقوة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه لهم <تصفيق> آية خمسين من سورة فوز صفحة مئتين وسبعة وعشرين وإلى عادل نحن نحن نحن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا قوم لا أسألكم عليه إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون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 إن نقول إلا تراك بعض آله تنابسوا قال <تصفيق> اني أشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنفرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من جابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن, فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تبرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ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 ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود قال الله تعالى وإلى عاد اخاهم هدى يعني وأرسلنا إلى عاد اخاهم هدى عاد قبيلة عاد وهذا هو شو عليه وإلى عاد إلى الآه السابقة ما قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أي خمسة أهرين ولقد أرسلنا نوح قومه وإلى عاد أخاهم هودا يعني ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا عاد إذن هي قبيلة أرسل الله إليها قال أخاهم هودا أخاهم هنا معناه يعني واحد منهم يقول أخو القبيلة يعني واحد من القبيلة. أرسلنا اليهم أخاهم يعني فردا منهم. المراد بيقوله أخاهم يعني واحد منهم. أخاهم هودا. قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره. وهذا دعوة كل نبي. اول أول ما يدعو قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده. وإيه وترك يعني إيه. لا شريك له. ونفس الآلهة يعني لا تؤيد الله. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما يعني لا يوجد إله غيره هو المتولي لأموركم هو القادر على كل شيء هو المتفرف في كل شيء والمدبر في كل شيء وهو الذي ينبع ويضع وهو الذي ينبغي أن توجه العبادة إليه فقط إن أنتم إلا مختارون إن هناك يقول لا يقال نافيه يعني ما ما أنتم إلا مختارون يعني حين تقولون بآله بأ أخرى ما أنتم إلا مفتر يعني إن أنتم يعني ما أنتم إلا مفترون مفترون يعني يعني كاذبون عدل افتراء قالوا تعمد الكذب يعني حين يعتدي حين ييج يعبدوا آلهة أخرى فهي يعني يعني يختلقون آلهة مختلقة أو يختلقون كلاما لأن الآلهة لأن هناك آلهة غير الله فقال يعني إن أنتم إلا مفترون يعني نفهم من هذا انهم إيه؟ أنهم عارفين لا الحق وعارفين ما بالله إله واحد وأنه هو الذي يستحق العبادة لكن عناد منهم وإيه؟ يعني وليجاج و... ما رضيوا إيه؟ إنهم ينقادوا للنبي فقالوا ايش وخوف على طبعا على مصالحه وأهوى فلذا نفهم من هذه الآية لأنه بعض المرات يقدر واحد يعني استغرب واحد يعني يعني يعتقد واحد ما قدر تنعي فالله بيدلنا انهم يعني قد عرفوا الحق ونفهم من هذه الآية حين يقول ان انتم إلا مفترون يعني ما بالله ايه بتكذبوا حين <تصفيق> تبقوا عند عتبوا حين تقولون بآله أخرى بتكذبوا كذبوا سعمل يعني انتم قد عرفتوا الحق يا قوم لا أسألكم عليه أجرى يعني بيوضح لهم المفروض انهم ايش انهم ينقادوا حين يُبحدرهم من عذاب يعني من عذاب أليم ويدلهم على كل خير ولا مأه ولا يعني لا يقال منهم مثل قال ما يشين منهم شيء ما معي غرض في إذا ما معي غرض إذا ما لست إلا ناصح يعني أنا اشتي أنصحكم أشتي أفعل لهم خير فل حتى كثير من الأنبياء يقول كذا يا قوم لا أسألكم عليه أجراء على هذا التبريغ لا أسألكم أجراء مشتي منكم أجراء مشتي منكم شيء أنا أسألكم تاشتنك ذو نفسكم يا قومي لا أسألكم عليه أجراء إن أجري إلا على الذي فطرني أجري وثوابي على عمل هذا هو على, على الذي خلقني إذن على الله الذي خلقني وخلق كل شيء هو بأي بأتكفل بأجري يعني وأيضا كما قلت لكم بثالثة أنه نفهم أنه أيضا هو منقذ مثلهم يعني كأنه بيقول لهم ما أنا إلا مثلكم كلهم ويجبون يعني أتلقى أوامر من الله ما أنا نبي أبودكم ولا نبي أسوي لكم يعني اشتفيط عليكم أنا نفسي تابع اشتريد خل جميعا في أي الله أنا إذن أنا هنا أعمل هذا العمل قال أجيب اخذ اجراتي من الله الذي خلقني افلا تعجلون يعني تنتبهون وتعرفون الأشياء الصواب؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا برقبهم برقبهم بالايمان يعني وفي يعني وفي التوحيد وفي نفي الالهه برقبهم في الرجوع الى الحق، اولا برقبهم بالجنه بحيث يخوفهم من النار ثانيا بيرقبهم قال في الدنيا قال أنتوا استغفروا ربكم من عبادة غير الله وتوبوا إليه يعني واصلحوا أعمالكم أجل. يعني واصلحوا أعمالكم وهنا ايش يرسل السماء عليكم مدرارا هنا قال استغفروا ربكم وثم توبوا إله جاءت مثل هذا الاستغفار إذن هنا تأخذون من هذه الجريمة التي أنتم فيها وهي الإشراف بالله أو عباد غير الله. استغفروا من هذا الذنب ثم توبوا إليه يعني ارجعوا إلى الله ورجعوا إلى طريقه وإلى الهداية إلى الهدىة يعني يعني ارجعوا إلى الامتثال إلى امتثال احتمال الله. إذا فعلتم ذلك يرسل. ما بيقوله في جواب الطلب إذا الفعل المضارع في جواب الطلب يعني أنت استغفروا وتتوبر ثم تتوبر. يرسل السماء عليكم مدرارا الله بارك السماء عليكم مذرارات صب يعني يعني اي مطر غزير مدرار يعني كان في مبالغة في الدر وهو ايش شيء يعني انزال المطر يرسل السماء عليكم مدرارا الله بارك السماء وعلى ايش يعني يعني تسقيكم الكثير من المياه وراجي ذو الله يرسل السماء عليكم مدرارا خصوصا قالوا ان كانهم ايش ان أصحاب اصحاب مزارع واموال ومحتاجين الى الماء حاجه ماسه قال هاي دع رجعت الى ربي بيرسل السماء عليكم مدرارا يعني كانوا في حالة من ال... يعني شدة من قله المياه كانوا استغفروا ربي و و مصرحوا انفسكم في هذا الدين الله بايه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم انتم اصحاب قوه بازيدكم الله قوه اذا هذا بالاستغفار بالاستغفار وبالتوبه قال بايدكم الله بايد من قوتهم ولا تتولوا مجرمين يعني لا تتولوا تعرضوا يعني تكون حال كونكم عصاه متمردين خارجين عن الله عن الحق قالوا يهود ما جئتنا ببين هذا حادث الاشر الجاحد اذ يبالغوا في الانكار قالوا ما ما لك ان ما يقول لك والله ما بي لك الله ما لك كم الله قالوا يهود ما الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله ان ما في لنا دليل وراء وهذا من الجهود يعني الإنكار الزائد وذي فيه يعني فيه مبالغ في الإنكار يعني كل الميزات هذه بيجات على ده ما يجي بعد بيقولوا ما كتئوا يعني بيقولوا ما الجيات ميزات ما جئتنا بدينا وما نحن بتاركي بساري عليها وما نحن بتاركي الهتنا نحن إحنا ما إحنا نساري فكان عن عن قولك يعني ترك الناس جن عن قولك أو يعني بسبب قولك وما نحن بساري آل يثينة عن قولك لأنك ما تبنيك بينا وراء وما نحن لك بمؤمنين عاد في التأكيدات يقولوا وما نحن يعني زيد الباقي قال في الخضر ما نحن بساري آل يثينة وما نحن لك بمؤمنين عاد قالوا لك عاد فأنا حين يقول لك ويقدمها يعني أنت بالذات ما ما يمكن أن لك ما قالوا ما نحن بمؤمنين لك لو تلاحظوا من التجديم فما نحن لك بمؤمنين أنت ما نحن بمؤمنين لك يعني له غيرك يمكن كانوا بيقولوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهة هنا قالوا هم إحنا قاهلين إن هنا نافية إن نقول يعني ما نقول إلا اعتراك إلا أنك تأصابك بعض الآلهة بسوء يقول أنت هنا بيتخبص يكون مريض بيتخبص قلت قال جاء لك مصف من الآلهة يعني حينك إيش يقول الآلهة قلت إيش يقول شيء من الجنون ب... من الآلهة لأنك إيش لأنك بتتمرد عليها وتأيش وتتكلم فيها وتذمها إن قلوا إلا اعتراك بعض آلهة تنابسوا قال إني أشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تفركون يعني بيخوفوا قالها ما بلابس بذل حين حين قلت قد... بتتمرد على الآلهة وتذم الآلهة جعلك بعض مفيدة. فالحين كذا فالحين ما عرف هذه الحالة. يعني قذ يعني قذ أصابك سوء. قال داب تبغي هنا وتبرنا إنك نبي وإنك تدريه. قال إني أشهد الله وأشهد إني بريء من ما شريكون. يعني إني بريء من هذه الآلهة أشهد الله. يؤكد هذا الكلام يؤكد لهم ويظهر لهم على أن قال اشهد الله وأشهد إني بريء من ما شريكون بريء من هذه الآلهة. يعني يقول كذا يعني لا حين بيقولونها بد قال ما هو حايم فيها ولا مبالي بها هو بريء من هذه الآلة الاستيلاء يعني يعتقدوا إنها خاف خوفه حذره إن بيجاله بعض يعني إن جالس سوء منها قال أشهد أكالني أشهد الله وأشهد أني بريء من ما في بريء ولا يعني كل يعني عن عن هذه الآلة بريء منها مما من تجليكونه من دونه يعني من دون الله هذا واحدة. يعني قال فكيدوني جميعا قال ها ما هو مبلغه؟ قال كي جميعا جميع. أنتم والآله. ما هو مبلغ الآله؟ يعني جاء ثم أنتم ذحين. يعني فأنا في يتحدى. قال ذحين كل لكم جميعوا وسرور بس وياكم وانتكم من نصها. حين قتدميت الآله وسفحت الآله وحضرت الآله اجتمعوا أنتم والآلهاتكم وبرر. كيدوني يعني أجدر لي مصيبة ولا إنفدموا مني كيدوني جميعا ثم لا تنظرون وعاد لا تمهلوني ولا تمهلوني في تنسوا صدق قالوا قب مس قال ها جاءهم لا هنا عن شو وهي يعني في كلهم أنا إيش أنا رسول من عند الله القادر الخالق المتحكم بالكون المتمول له وأنا إيش في رعايته وأنا في أمانه ولا أخاف شيء فلو تجتمعوا أنتم وآلهتكم وكلهم منتم تفونيش لأنه خفزه إلى صنع فهي قادر على يحمي وقادر على أنه ينفع ما فأنتم مجهدكم سبرونيش وما هو لا وحدها أو من المؤمنين يعني المستضعفين قال ما قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون هذا يدل على ذكة سبيرة بالله إني ليش قال كيدوني جميعا ثم قال إني توكلت على الله أنا قال اعتمدت على الله هذه خلقني وخلق كل شيء والمتحكم والمتولي لكل شيء إني توكلت عليه واعتمدت عليه ربي وقال إني توكلت على الله ربي وربي الخالق لي والمالك لي وخالق لكم والمالك لكم والمتولي لكل أمورنا الذي ينبغي التوكل عليه كالنبي به ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما به أي دابة ولا أي كائن حي إلا هو متحكم بها. يقول اخذ بناصيتها يعني الحين جوال انه فاهم مقدمه الدابه يعني في واحد بيسوق الدابه ويمشيها وينما ما بده يتحكم فيها فها كل دابه الله ما اخذ بناصيتها يعني هم يتحكم بها يعني ايه متحكم بها وجا يسوقها الى اي مكان وجه جهدي يسوي إلى اي شيء هو اللي بينفعها بي واللي يتولى كل الامور التي تعرف هذه الدابه إلا هو آخذ, آخذ بناصيتها بنافيتها إن ربي على صراط مستقيم عاد يقول وراءه إن يعني عاد إن ربي على صراط مستقيم يعني الله يعني ما يمكن في معاملته لي ومعاملته معكم بعد طريق العدل والعدالة وهو أن يحمي أوليائه وينصر الحق ويبطل الباطل حين يقول إن ربي على صراط مستقيم يعني هو الذي ينبغي أن يتبع والذي اجل المفروض ان يتبع والمفروض ان انه يعبد هو فقط هو على صراط مستقيم يعني معاملته مع الناس او تعاملهم مع الناس هو تعامل بما ينفع الناس هو تعامل بالعدل والحكمه فان تولوا فقد ابلغتكم فان تولوا بقلهم فإن تولوا يعني فان تتولوا خاطبهم فان تولوا هم فان تولوا انتم يعني فإن تولوا فقد ابلغتكم ما أبثلتوا به إليكم إن أعرفتم بعد ما عرفتكم كله شيء لكم وبلغتكم مش الله به وما هي مشكلة ويستخلف ربي قوماً غيركم ربي باي بدكم الأبناء استخلفوا قوماً غيركم يقوموا مقامكم وفي شيء من الوعيد والتهديد لهم نباياه إن ربي باي ينتقم منهم ولا تضرونه شيئا إذا قالوا لهم على ربي ولا أنتم إيه ب... الله ما بي على الناس كلهم على إنهم يطيعوا مثل واحد ما هم ولو كلهم على إنهم ما هم على ولا ضررين فلا تضرونه ولا, يعني. ولا شيئا إن ربي على كل شيء حفير حيث يقول على الله والله على كل شيء حفيظ يعني قادر كل شيء ومتحكم في كل شيء ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غفير لما جاء أمرنا وانتقامنا نجينا هود وذي آمنوا فلذا الله سبحانه وتعالى ينجي جاء رسله والذين آمنوا لما جاء أمرنا وانتقامنا على هؤلاء نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غلظ نجيناهم من هذه الكارثة الدنيوية ونجيناهم من عذاب غلظ قالوا يعني من عذاب الآخرة وقالوا بعضهم باس من هذا العذاب نجينا من هذا العذ من هذا الكارثة ونجينا من عذاب غلظ يعني بينها كارثة يعني عظيمة <تصفيق> ن من ذبته ننجينا من جالد برحمه منا ونجينا مع ونجينا من شيء عظم ما هو ها. في ف... وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا ان تلك عاد يعني هذه القبيله عاد او كانه بي عند قلت لك كانه بي يخاطب النبي وقلت لك هذا عاد يعني اشاره الى اثرهم عندي اشير للنبي يعني بخاطب النبي واشير <تصفيق> لكن الحين رجع الخطاب الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول له الله النبي تلك عاد يعني تلك من عند قل ليه نعم بياشر الي ويخاطب النبي فقالوا النبي ربما النبي اشير الى اثر اثر عاد وتلك الكاعدين جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل الجبار عنيد جحدوا بايات ربهم انكروها وبالغوا في انكارها هذا ما يجيهم وعصوا رسله ما انجادوا لهم وما بالله فلا معهم امر رسول واحد ما بالله رسول إلى عاد ما قالوا الحين ما للرسول اهل كانه ما ما بسبب الله يطيق واحدة بس الله يطي واحد بس الجمعه في ذا عفينا واحد ولا خفرت واحد خلص خفر يعني في الأشيء بس الجمعه لأن كل ما همسم واحده الدعوة إلى التوحيد وإلى يعني نفي الإله غير الله فقال وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار يعني ذك تبعوا يعني الطواغيت منهم الجبار عن القوي اذي ابي اذني يعني ربما على غضب والانيد الذي ما بيا ما بيرض يترايح واكذبه في هذه الدنيا لعنة ويوم يوم القيامه ومعه قال بات يلحق بهم وتحلبهم لعنه في الدنيا وايضا يوم القيامه الا ان عادا كفروا اذا قوم عاد المراد بعاد يعني القوم نعم قال كفروا عاد أن عادا كفر يعني هؤلاء القوم عادا يعني القوم هؤلاء كفروا ربهم ألا بعدا لعاد يعني, يعني بعدوا عن إيه عن الله وعن رحمته ألا بعدا لعاد قومهم ثمود ثموداحاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشاكم من الْأَرْضِ واستعمركم فيها فاستعبروا ثم توبوا إلَيْهِ إِنَّ ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوها قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب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 فعبروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خذي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمودا كفروا ربهم على بعد النثمود هناك والى ثمود اخاهم يعني وارسلنا هذا معطوفها على السابق لقد أرسلنا نوحا قال والى ثمود اذا اخاهم اذا ثمود تعتبر دبيلا ارسلنا اهم صالحا يعني فرد منهم وهواش النبي صالح عليه السلام قال ياكم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يدعو أول ما الإله إله تقيده ما لكم من اله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها الول الذي أخ من الأرض يعني, من الأرض يعني أصل البشر آدم الإنسان مخلوق من الأرض فهو الذي أنشأكم من الأرض واللذي استعمراكم فيها وجعلكم فيها سكنوا فيها وأجل وخلاهم ينكثوا فيها هو الأجل هو ال ال ال الحقيق أو الأحد بالعبادة واستعمرواهم فيها فاستغفروه زمة وقوله استغفروه من أجل من عند التبع وغيره لأن هذه جريمة كبيرة أنكم تعبدو غير الله استغفروه من ذلك وادخلوا إياه يرجع إلى الله توبوا إليه أخلحوا كل أعمالكم وتجنبوا المعاصي إن ربي قريب ومجيب إذا استغفرتم وجبتو إلى الله ورجعتوا إلى الله فالله قريب من كل شخص ما بلغ استغفر ويرجع فلا ربي ما هو في حاجة لا واسطة ولا في مواعد مواعيد ولا شيء قريب لكل أحد بان كل أي واحد من يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله بسهولة ما يحتاج لا واسطة ولا مواعيد ولا شيء وعذب المجيب با بسهولة. نعم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قالوا يا صالح قالوا رجال جيد ونحن نريع انك باجي فيه يعني كان مؤمن بهك امل كبير نباجي فيه نفع للقبيلة وللأمة لأن وهذا يفهم منه ان رجل كان يعني كان تظهر عليه ملامحه يعني كان فيه نبوء وكان فيه يعني أن الناس متوسطين فيه أن نفعل الناس لأن فيه الصلاح ويعني وما أعرف به ويعني واختال الخارج فيه قالوا أمانك كانك رجال جيد ونحن مريع أنك باي تنفع الناس وتنفع الناس لما أدو باي تجيب الناس ذي أنا نجبره لأحين لأحين سمحك تنفعني قد, قد كنت فينا أيش قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أمانك كان قبل احنا منع مريعين مأملين في أمر خير قبل أن تتكلم بهذا الكلام يعني ماذا لحين خلاص فانتهيتنا فكنت فينا مرجوًا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آبانا وبالتنهانا أن نعبد ما يعبد آبانا يعني إنها سوياً لحكة كبيرة وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد فأحنا يعني يأكدوا إننا لفي شك يأكدوا بإن أنا ولا يتمعت كل هذا التأكيد إننا لا في شك كان شك وشك مريب شك كبير وقلب من هذا الكلام ما نحن مطمئنين إلى كلامك ولا كلامك هذه تدعونا اليه قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصروني من الله العطيب مثل ما قال نوح عليه السلام او حتى الانبياء السابقين هم هم ايه لك اللي قال الله فعلاك من اجل انفردوني الفرسان فعلاك قال قال كيف اذا, إذا جاونا يعني يعني كان يعني يعني افرض يعني قال انتم دالحين بتقولون لي بطل وش هي وانا دالحين قال لا انا رسول ف ومحي دينه واضح يعني دليل من الله ميزه ووضعه واتاني رحمه واتاني هدايته من الله فج عباي يعني هنا اتبعكم وبطل من هذه عباي يحميني من الله يعني كان بيقول بشرو موقف دالحين انا وش لو جونا كذا يعني كان بيقول ما يعني كان ما بيرضوا يتأملوا في الزعوة ولا يفكروا فيها قال لي ما يفكروا ليش الزعين ويش لو جيناه ده الحين معي دليل صدق ودليل حق ومؤجزة عند الله ومعي هداية من الله ويش باقي أكبسوا في الزعين إذا قلت لكم تمام مبتس ما من هذه عبا يحميني فالله باقي عاجبني لأنها معسية معسية كبيرة من الذي باقي ينصرني من الله فمن ينصرني من الله إن عصيته من دونافي اللي فما تزيدونني غير تقصير ما بلبسزدوني حتى يعني إذا عصيت فايد معصية كبيرة وأنتم أنتم سويني اللي ما بلبسزدوا إيش زدوا علي يعني الخسران يعني إنهم يشتي, يشتي يقول لهم ليش ما تفكروا في الأمر زي كنا لهم كان بيقول أضربوني جاء ونابي وإيش لازم أنا نبي ليش ما تفكروا تنظر تنظر وتبحث في القضية يعني تبحثها أنا أنا نبي أولى مدليل أولى كان بيقول كذا ابحثوا ليش ما يزب... وش لوجه النبي ووسط يعني المفروض إن يفكرون تقولوا كذا وش لوجه النبي وسطهم على حجهم على الطريق وهذا على الناس ليش ما نبصر ونبحث؟ كأنه بيقول ليش ما يبحثوا ويتأملوا يبصروا إيش هو صادق ولا؟ وفي هذا دليل عنهم بيعاروا زيادة حتى ن بحاول ما يتاملوا ولا ولا يفكروا في ما في قال أرأيت من كنت على بينة من ربي واعتنى منه رحمة البينة كنا المعجزة واعتنى منه رحمة الرحمة يعني هداية لأن الر لأن هداية وشيعة كنا واعتنى هداية إلى طريق الحق وسمها رحمة لأنه لأن ذئين قال للناس من الاش من من جانم فما ينصرني من الله إن عصيته فما تجدنني غير تختير ويا قوم هذه ناداه الله لكم معي هم يعني يروى ان انقربوا قالوا صح قبلنا قالوا اخرج لنا من هي صخر هنا طلبوا هم ليه طلبوا كلام صخر قالوا خرج لنا من هذا الصخر هنا وجاءه بيوم كبير يوم عيد الظاهر جديم ورجع قال هخرج لنا من ذا الصحرة ناجه ف... <تصفيق> قال الناس مجموعا عندهم كثير وقال هخرج لنا من هذه الصحرة ناجه ورجع يخرج الله ناجه من الصحرة ناجه وحامل هذه الناجه قالوا في نفس من الصحرة تخرج ناجه هذا امر يعني هذا يعني اعجاز واضح وناده ما هرجت صغيرة عدها في عند ولد هرجت بدي كبيرة كاملة بدي حامل وعاد كونها حامل يعني قالوا اوجه اعجاز خيرت يعني منها كونها من الصخرة وكان ناده مكتملة كبيرة وكونها حامل وعاد ايضا قالوا هذا الناده يعني خصائصنا بتشرب لأنها تعطي لبن كثير يكفي أهل القرية كلها أشياء غريبة عجيبة هذا بعد ما طلبوهم اذا يبين إنهم ما بلا بيعامدوا وكما طلبوه يعني, يعني بيهب لهم معجزاتهم قالوا بيهب لنا تبع هنا طلبوا نابع معجزة معينة والله اعطاهم لكن ابسر حين استجاب الله وأعطاهم معجزة طلبوا هذا الذهس كيف أن الله عجل لهم العقوب إذا طلبوا معجزة قالوا ليش ما يجب بركزة والله خر لنا كذا ولا الله وحدد الله تلك المعجزة وما عملوا بأجل الله العقوب فإذا قاله بما يجب بذلك المعجزة نعم ما يصفوا البعض فأني يمعذبهم ويا قوم هذه ناكة الله لكم آية هذه آية يقولون آية هنا حال والعامل فيها هذه معنى ثمن الاشاره فذروها تأكل تاكل في ارض الله فانتبهوا هذا ايه وانتبهوا لا تتورطوا لانهم يعني فذروها تاكل في ارض الله خلوها تاكل ولا حد يمنعها ولا اه وبتأكل في ارض الله ما عليكم ما يضر لكم ولا شيء ذروا تأكل تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فياخذ لكم عذاب قريب يعني إذا تعرفتولها بي يعني يعذبكم الله عذاب قريب عاجل لا لكن سواء ما أمنوا لا يعني إن ما, ما رضيوا يؤمنوا أقلا لا لكن ما أمنوا الظاهر إنه لو ما أمنوا نعم كان مفهوم إنما إذا تعرفوا لا يعجل الله العبو فعذروا أدروها يعني نهضوا تنجوا وتروحوا يعني معجزة واضحه بعد كبيره كبيرة وتجيب الدواء وتروح أي واحد يجيبها يعرف ذا دل المعجزة يعني في يعني هذا الـ الـ الـ الـ الأمر وقت هذا لجل هذا المعجزة مش تبعدوا المعجزة فعذروها وكثر الله تكلموا بيجي بجلن... لنها تطفى يعني فعذروها، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام فهذا حين جنيتوا على أنفسكم أنتم بقي لكم ثلاثة أيام ثلاثة أيام بقوا فيها أحياء تمتعوا ثلاثة أيام معنى معكم ثلاثة أيام ما هو جاجها عقوبة وفي اليوم الرابع جاجها عقوب فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب يعني بعد ثلاثة أيام بيجي انتقام من الله، وهذا وعد غير مكذوب قالوا بعضهم هذا وعد لا يكفي يعني العذاب لان مفهوم حين يقول خلاص معكم ثلاثة أيام، تتمتعوا فيها وتبقوا فيها، وهذا وعد لا يمكن أن يتخلف وغير مكتوب. وبعضهم بيقول إنه وعد غير مكذوب يعني امها ثلاثة أيام. ما يمكن إن يعني ما له اركنوا معه ما يمكن فيه كذا ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا وفي الثلاثة أيام نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا نجاهم الله خرج من ذياك المكان والذين آمنوا برحمه منا ومن خزيه وما من خزي هذا الموقف يعني والهوان وال والأوصار هذه بعد تحصل لهم ومن خذية وميد إن ربك هو القوي العزيز قوي قادر على كل شيء على إن جاء من يريد وعزيز كذلك والقوي ولا يحتاج إلى أحد ولا يضر أحد ولا يمنع أحد. ابنها ها؟ ابنها هو قالوا خرج قالوا بينصح وجال ايه اه. قالوا إنه قالهم تزدّر فيه الحق وهذا في... في قبل يموت باي... باع... يعني لكن قال ومن حز يوم, إذن. يوم إذن هنا، يعني يوم يعني في هذا اليوم يعني يوم إذن حصل هذا حصل هذا العذاب. ان ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة نجيناهم وأخذ الذين ظلموا الصيحة يعني صيحة واحدة في صوت صوت فقط قوي خلل الدنيا تهتز لما قتل وقتل جماعة بصيحة فأخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديار جاهلة أخذت من الصيحة يعني أهلكت من الصيحة. حتى أنسو جميعا كلا أسمعوا في ديارهم جازمين يعني جسد لا حركة لها. هنا بيقول الصيحة، وفي بعض الآيات قال الرجبة، بعض مرة أخذتهم الرجبة، وهنا فأخذوا الذين ظلموا الصيحة. قال كيف؟ يقول فا الظاهر قالوا إن الصيحة هذه بسبب رجبة، استاذ القوي بيؤدي لا يعني رجبة مثلاً. لا هو سيحل النجار ما يشتي لا, لا, لا هو صوت يبدل قال لا لا ما صوت يبدل صوت يبدل صوت يبدل صوت يبدل صوت يبدل صوت يبدل صوت يبدل صوت بصوت صوت يبدل صوت لا صوت صوت يبدل صوت يبدل صوت صوت يبدل صوت يبدل صوت صوت مميز. إيه وزاد به هزة الدنيا ما يمثله. وإنه به يعني حتى الظهر اختربت عليهم بعض البيوت وتهدمت يعني حتى انتهى. فقال فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جاهزين كألم يغنا فيها. قال مثله ما قد حلوا فيها. هذه <تصفيق> البيوت مثله ما قد فيها يعني قالوا ما فيها اي جلار على الحياة ما فيها اي حيوان ولا هر ولا حيوان غنم ولا بقر ولاش ما بعض أي شيء كل كل منتهوا ماتوا سو ما تتحيا يعني لم يبقى أي أثر للحياة لا. كأن لم يغنوا كأن لم يوجدوا فيها كأن لم سكنوا في هذا المكان <تصفيق> يعني أصبح أيش قفرام الحين جم ما أقدر حتى كان فيه معنا يغنوا ي يبقوا فيها يقول معنا أحيان يعني في اللغة يغنى يعني يبقى لا. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم يؤكد ألاه إن قبيل ألا ثمود كفروا, كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة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 رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاء البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيد يا ابراهيم اعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتهم عذاب غير مردود ما الله الله يعني بعض يعني ذهاب الملائكة إلى إبراهيم قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشره البشره يبشره بولد نعم بشره بولد ودوه كبير في السن ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشره يعني جاءوا يبشره بالولد فدخلوا عليه وقالوا سلاماً. قال سلام قالوا بدي قال سلام قال قالوا قالوا, قالوا حين يقول بالرفق. يعني سلام إن اسمية على سبب سلام أكثر فقالوا سلامن نعم سلامن يعني نسلم قال يقول عليكم لا سلام سلام فكان السلام ثابت ودائم فلذا بيقولوا كان رده أحسن من تحيتهم وفرح بهم وكان كريم جدا ما بالله قاله سلموا عليه و جواب عليه السلام واضرب فما لبسا جاء بعجلين راح وذبح عجل يعني تجع صغير وذبحه وحنذوه وجابها بسرعة طبعا يعني يعني ما عجلت جابرهم ويقعد في اندريكهم ورجعي فعذرهم ما بلا سلم وطرف وسبروا ذيها على العجل قال فما لبث أن جاء بعجل حنيز يعني ما تأخر لا ضيفا بس ما هو دار انهم ملائكة لأنهم جاءوا في صورة بشر فما لبث أن جاء بعجل حنيز ودخلها ووصلها عندهم ورجع ماكلهم فلما رأى عيديهم لا تصلوا إليهم ما أحد حرك يديه ولا قال انت أول من شيء ولا بدأتهم نفرهم استنكر واستغرب ليش سوى كذا وأوجث منهم خيفة جابي قلت قالوا أوجث يعني أضمر كلمة أوجث معناها أضمر أضمر يعني جابي خوف وما بينه يعني أوجث منهم خيفة جاء في خوف وما بينه ورجع بعد قال اكون جسمين من خيفة ان قال من بعدها ان اكون افضل منكم يعني ان اكون افضل من اجل ان اكون افضل ان اكون افضل من اجل ان قالوا افضل من اجل ان اكون افضل من اجل كانهم أمرهم يعني عن فعل ولا مشتوش ولا ما هو بشيء ما هو طبيعي قالوا لا سهر إن أرسلنا إلى قوم لوط أصلاً نحن أرسلنا إلى قوم لوط لوط كان قريب لإبراهيم كان ابن أخه ابن أخه كان لوط وهو يجي كريه ثاني قالوا اننا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة في الله قالوا كان امراه إبراهيم قائمة فأنا سمعت سمع يعني استغربت سمع ما قدموا على الأكل وقلقش وسمعت عن الحديث وإنه قلق إبراهيم لما قالوا إننا رسول إننا رسينا إلى قوم لوط يعني إن إحنا عشر رسول من عند الله إلى قوم لوط لحن فريحة وضحكت أبعد الهابط مع النذ وضحكت والله ضحكت بالشروط ما جاءك بالشروط ما قال ما <تصفيق> لا لما بلات <بلقى تصفيق> الجاي بالبشرة بيخبرنا جزء يخبرنا بالبشرة ماذا قالوا له؟ وباقي فاي هذا الباقي لا, بادي بادي. لا قالوا إيش؟ ومرأجو قائمة كانت قائمة بتسمع اسمع لهم يعني قريب منهم وهي جابت أحدها انتابها خوف يعني حين رأى الموقف ما لاقلو ذا ورجع لما قالوا إن رجينا إلى قوملو ودرسنا الملائكة فرحت وضحكت. كم رأتموا كائن ما فبشرناها بإسحاق، بشروا هالملائكة، قالوا ها وأنتي، وبشرواكي بأن باجي لشود، اسم إسحاق، فبشرناها بإسحاق، وبعد إسحاق برجع جيوا وراء آخر اسمه عقب، هو ابن إسحاق، فبشرناها بإسحاق، وبعد ومن وراء إسحاق يعني وبعد إسحاق برجع جي عقب. قالت يا ويلته آل آل آلد وأنا عجوز هذه عندك أنت تجعد تجعد كيف نبى زوجة وذي عجوز يا ويلته يعني الحين قالوا الحين يقول يا يا ويلي الحين يقول يا ويلي يعني كأنها يا ويلته أصلها يا ويلتي فلما تكلم قال أقول الحين قال يا ويلته يعني يا ويلتي يعني كيف أولد وانا عجوز يا ويلتي كان يعني برج أجيلي موظف محرج يقول يا ويلتي كيف ولد أولد وانا عجوز وهذا بعليه شيخة وزوج يجدو شيبة ورجع ولد كيف أولد الناس لا ما هي موظف يا ويلتي أن أمر يعني محرج يعني أصل كلمة ويلتي أصل كلمة يا ويلتي لك تخوف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 أولادنا في هذا السن قدنا كبيرة في السن وقدوا كبير في السن. كانوا متعجبين من أمر الله. طبعاً هي تعجبت لأنها غير معتاد. ما هو معتاد يدي شاب يدي شابة عجوز ندري كم قدي فيه ولا يعسوه. قالوا قالوا هي استغربت قالوا هو أمر غريب عادة. لكنهم اشترون أما هي فالمفروض أنها لا تتعجب لأنها إيه؟ لأنها في بيت. يعني ب ب لا نعم تعظيم نعم ما متعظم. هو تعظيم الله عليكم محمد الله يعني فهو عزمه هو هو لا لا قالوا هناك تعجبه وهو أمر التعجب يعني أمر غريب ما فالواد. لا لا أمر غريب مخالف للعادة ويرجع قالوا لا لا المفروض أنك ما تتعجب إنكم من أهل البيت والله بي من عليكم ويكرمكم ويملكم أشياء حينكم من أهل البيت فلا تتعجب إن الله يخضع العادات فيكم ان الله بيكرمكم ويمن عليكم باشياء كثيره غير ان منكم مثلنا. الناس قالوا اتعجلين من امر الله بتفترغبي من امر الله اما الله ما بشي بش غريب عليه ولا بشيء صعب عليه وخصوصا بالنسبه انكم ايه انكم يعني انتم بيجي لكم اشياء خارجه عن العاده رحمك الله عليكم اهل البيت يعني ان به رحمه يعني انتم معكم معاملة خاصه وان الله بن ايه يعني بيهبلكم اشياء يعني زائدة على الناس، من توم مثل غيرهم؟ إيه يعني من توم مثل الناس، بتعجبي وان في من أهل البيت، والله في أهل البيت بيجي لهم إيش معاملة ثانية، هن الله بيختففهم كأنه رحمة الله ورحمة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنها حميد المجيد، حميد يعني بيفعل الأشياء، يحمد عليها، مجيد يعني بيفعل يعني كريم بيه يمجد ويعظم لأ... يفعل الأشياء، بيعظم بي عليها. إذن لا تستغربي ان الله من عليكم بهذا الشيء قلنا هو حميد مجيد لا تستغربي وأنتوا أهل البيت والله بي يعني بيختصتكم بزيادة رحمة الله وبركاته عليكم رحمة وبركة معكم ماهي غريب من يعني كأني قال لا تستغربي وانت من أهل البيت وأهل البيت قال إيش يعني أهل إيه وأهل البيت تحل بهم البركة من الله ما هم لبلا الحين قالت يا ولدها سلمت يا ولدها بس فيها خوف يعني لما يا ولدها يعني لفظ التخوف قالوا أتعجبنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع ما بل قالوا بعضهم قالوا إنها خايفة من استهزاء برجع يستهزؤ بها النساء والبنات ورجع ألقوا عليها وحفوا عليها كيف تورطوا فيها عجوز <تصفيق> فلما ذهب عن ابراهيم الرؤى وجاءته البشرى يجادلونه في قوم قال ها قلنا اول ما وصلوا وقدم لهم الاراح وجاب العيل <تصفيق> <تصفيق> قدموا خاف ما اكلوا وجاء خافوا لما دروا انه وجدوا انهم اجوا من عند الله ومن جاي الى قوم لوط قلنا كذا افتهن وبدا يجادلهم يناقشهم قالوا نحن جينا الى قوم لوط فدروا انك جب عجاب عجاب عجل على قملوت. قال فلما ذهب عن إبراهيم مرة أبعد الخوف الذي قال قبل فوجده منهم خيبة واضح يعني إسماعيل حين عرف انهم ما ما هم غرباء ولا يعني فهم الأمر وعرف انهم ملائكة. قال فلما ذهب عن إبراهيم مرة وجاءت البشرة وجادلنا وجاءت البشرى وبشروه بالولد بدأ يتكلم بجادله قملوت. جادر كأنه بيطلب ربي يعني بيالملائكة بيقول غير باجو بينهم جاد ولا كذا ولا يعني بيحاول انهم يتأنوا بيحاول في الملائكة يتأنوا في العقوبة على قومهم يعني انهم ما بيستبرع في الأمور فالدقاء قال حليم حليم ما بيتعجل وكان بيقول يعني حجوبه ناس جاد وبكذا وإيش له وجاء وجاءت بشراء الجاد ونا في قومه ان ابراهيم لا حليم ما يستعجل فاذا قال يعني بيحاول الملائكه يستعجلوا الملائكه في ايش من في ذا العقوبه بقوم لوت قالها غير في ناس جاد كيف بسوا ويعني فالمفروض انه ما اي فقال إيش فاذا قال حليم الله قال حليم هذا معنى حليم يعني ما بيستعجل في الامور ما بيستعجل ولا بيسرع الله يعني كثير التأوه والتوجع فهنا ما صارت كثير التوجع ربما قال لمعاصي الناس ويعني قالوا ما فاتهم من الاعمال كان يكثر من يعني من التؤه بغفهم باوقات فاتته ما عمل فيها بعض الاشياء يعني بيخطط بيخططوا بين اعمال خير ويرجع يفعلها ويجوا وهو وقالوا ايضا بيتاول لجل حال الناس هم ما يرو منو حين على أوه. على معافهم. نعم فقال كان كثير التاول لحليم الله منيب, منيب يعني راجع الى الله كثير الرجوع الى الله يا ابراهيم ما اعرف عن هذا انه قد جاء امر ربي قالوا له قالوا بطل من ذلك ما حدث يعني لا عاد هنا وتحاول هنا قد جاء امر ربي خلاص يعني ما هو إحنا مننا هو أمر من الله بين نفسي يعني اسمع سين قال إنه جاء أمر ربي وإنهم هذه معذاب غيره ولا قد باجي لما عبش ما عبش بيرده ما عاد يمكن يرد هو لو تناجيه لو تقولش ما له يعني خرف ولما جاءت يعني برجع يقول في أيه برجع في آية في سورة أخرى قال إن إن فيها لوط قال لهم إننا فيها لوطة يعني مثل القريه الوطة فبدا أقولهم عجاب يعني عقوبه يعني بالقريه كلها قالوا نحن أعلم بما فيها ونجيناه واهلهم والباقي جاء القصه القصة يعني بينادي شو لا هنا في الواضع فلما ذهب عنك هنا فلما ذهب عن ابراهيم الرؤو ما جاب جواب لما كان معناه لما ذهب عن ابراهيم الرؤو وجاءته البشره افتهن واخذ يجادلوا قلنا جواب لا قال جواب لما ذهب عن إبراهيم الروع يعني افتحن في الكلام واخذ واخذ الجادلونة. ولا بعضهم جنيه جواب ما بعضهم جنيه جنيه جنيه جنيه ما جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه ما جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جادلنا جنيه جنيه جنيه جنيه يعني جنيه جنيه قال, قال فلما جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه جادلنا <متحدث> <تصفيق> والله كلام جديد قال فرع مذهب ابن ابراهيم الروجات والبشراخه يتكلم في ظلمه قال نقولوا يجادل والله في ظلمه يقول كلام الى هنا والسلام الله والصلاه والسلام ان آية ستة وسبعين صفحة ستة وثلاثين صفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءت رسلنا لطنسيء بهم وطاغ بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه انفرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا في ضيبي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا روط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا ينسفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيب ما أصابهم ان موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاهِلَهَا وَأَمْضَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَنْبُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ قال الله تعالى وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا رُوْطًا سِيءَ بِهِمْ هذه الرسولة كانوا عند إِبْرَاهِيمَ الآت السابقة جاء إلى إبراهيم، بعدها ذهبوا إلى لوط عليه السلام، فلما جاءت هذه بعث لوط ذهب إلى نبي الله لوط في بهم في هنا يعني سأه حضورهم، سأه مجيهم، سأه يعني عجيهم، وأغلق الحين جاي، لأنه احتبتهم الضيوف وخاف ذاهم الضيوف من أهل القرية الشر أهل الشر وفاحشة وخاف على ضيوفهم وهم يحاولون تكبول فاحشة معهم فلما جايوا سيئة بهم لأنه يعني حين يجيب الضيوف يلقى يرجع يعني يعتدوا على الضيوف سيئة بهم هنا سيئة مغير قيرة. كانه كانوا رساءه وجودهم او ساعة ومجيئهم فلما جاءوا ساعة ما هو وجودهم عنده ولو مجيئهم الى ساعة اذا نغير صيغه حلف الفاعل وهو المجيء واثنى دهير الجار المجيء او سيئة يعني ايه يعني سيئة اي لط في ضمير عود على لط نائب الفاعل سيئة بهم يعني سيئة لط بهم وذاق بهم درعة يعني إيش نقول ذاقة بهم درعة يعني إنه ذاق يعني ضيقة شديدة الوقت هم لذلك كان إيش يعني يعني حتى كان التنفس ايه كان ما بتصديق يتنفس كان يعني كان هذا الذاقة الارض من يعني من هذه الأشي من هذه المشكلة إنك باقي للضيف ونق... وهو خايف عليهم فأصبح خايف أو في خوف شديد الهوقد ضاد بهم درعة يعني إنه إيش أصبح في يعني كان الأرض باقت عليه وهو المسألة أجل الشدة والأزمة عند ذولا يعني بسرعه قال باقت عليهم الأرض ما راحوا بعده يعني أصبحوا في شدة كبيرة وضاق بهم درعة وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومهم يرعون نيله وذم ذولا قم يدم جاين إليه يهرعون كان بشي بيدفهم إيه يعني أصلها يعني مسرعين لكن يهرعون يعني بشي بخليه مسرع كان بشي كان بيدفهم يعني من أين الحين فحد يطردهم إليه ولا بيدفهم بيقول هرع يعني أسرع ويهرع يعني يسرع به وجاءوا قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وهو عارف إن يعني الموقف اللي فورنا وشدة الموقف قالوا عادسهم نبي على السيئات عادسهم هنا نفعل من كانه من قبل كانوا يعملون السيئات يعني عادسهم كذا قال الحين يقول كنا نفعل كذا في رمضان يعني عادسنا كذا نعم الحين يقول كنا نفعل وحلا أن الأمر معتاد يقولوا كنا في زمان رسول الله نفعل كذا وكذا يعني ان الامر معتاد فهو وقال كانوا يعملون السيئات، يعني انهم معتادين على تلك الفلاحي خاف خوف شديد عربي وفست وأصبح في موقف وهو ضعيف كيف يمنع هؤلاء الغم وأصبح في حيرة قال وجاء قوم يرفعون إليه ومن قبله كانوا يعملون السيئات. قال يا قومي هؤلاء بناتي هم نعطف لهم. فاتقوا الله ولا تخدون فيه غيره. يعني بيقول هذا الرجال اللي جايوا إليه من قومه. قال يا قومي هؤلاء بناتي. يعني لا يعني تنزهوا هؤلاء نقولنا اشتوا الفاحشة بالرجال لأنهم كانوا قوم لوط مشهورين بيعسو يعني الرجال الفاحشة. هذا قال الجريمة ما بيجا بها ما بثبت أحد فقال يا قوم هؤلاء إذا نازل الناس لكم يعني قالوا قال بعد زوجه وهو يعني زوجه معهم ما هم جاد لكن يشيل أنه كان زواجه كان ما جبده من نوع وأن إيش وهو يستيف على ضحي ما أمكن يلقي يل يلقيه يعني أراد أن يبين لهم إن بده يعني إنها مستعدة يفعل أي حاجة هم يتركوا هيك بيوبر مستعد يبحر يا قوم يا قال إيش يا قومي عاد يقول يا قومي كأنه يعني يا جماعتي يعني عاد إحنا وياكم إيش حبينا سن يعني فيها هالاستقرف هنا يقول يا قومي يا قومي هؤلاء البناتيهم نعترولهم أنزلهم لأنني أنت ترتب الفاهية فاتقوا الله ولا تخذوني في الضيفي لا تباحوني بهذا هذا الضيف وإيش يعني بارتكاب الفاحشة أو بطلب ملايظين الله الضيفي إنه جمع الضيف؟ الضيفي يستعمل إلى المفرد والجمع لو أقول أنها لضيفة، أنا الجنس؟ كانت تقول الضيفة إبراهيم المقرمين طبعاً، الضيفي يبقى على الجنس أخذ كلها تبقى من الضيفة تبقى ما لا، لا أقول يعني لضيفة ما حج هو واحد؟ نقول غلام. إذا توجه غلامي كل غلامي. غلامي, غلامي. لا ما أقول بتكلم. لا, لا ما إذا شو. أرجع. أرجع هذي بيجي. ولا ضابه؟ لا من يدخل ع معه. غلامي ولا غلامي ما لا ما, ما, بي ما لا كلمة أفرن. كلمة كلمه ضيف تطلع يعني يراد بها تستعمل الجمع لكن <تصفيق> الله فينا تعمل للواحد من الجمع وقال قال فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد ضيفي يعني ضيوفي عندنا الضيف النافسك على الجمع اليس منكم رجل رشيد ما فيكم واحد عادل بي... بيعرف الامور ويعرف الصح من الخطا حتى ينبهكم ولا يردعكم ولا يردكم و يمنعكم من هذا الايش من هذا الجريمة أليس فيكم رجل الرشيد يعني كلهم قدمتوا خلاص متموسين معهم عقول يقول قدمتوا يعني مثل البهائم أليس فيكم رجل الرشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ما نسي أن تعلم ما لنا يعني حق في بناتك ما معنا رغبة في بناتك إحنا ما بنفكر في النذل المجتمع الرجال قالوا لك تعالين أنت أنا في بناتك من حد وإنك نتعلم ما نجد ما أشتري يا رجال الآن زاد الموقف شدة قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رقمي شديد قال لو أن لي يعني بتمنى منها قوة حتى يردعهم أو آوي إلى رقمي شديد أو آوي إلى يعني إلى شيء يعني قوة يعني إلى شخص أو فئة أو الى ناس يعني ايش يجوا ادوياء يعني ما يجوا في ابوه انا اللي يرضعكم ولا او لا من ايش يساعدني فك الى ركن اصله بيكون ركن المبنى ركن البناء عاده جو قوي كو فقال فكال جمع ركن يعني شيء يعتمد عليه الركن القوي في البيت يعني يعني اقوى يعني اقوى يعني ايش مكونات البيت وعاد يو ركن شديد فقال والله ادو ايش ولا الجاء إلى رفن شديد لا يعني لا يعني الناس أو فئات يعتمد عليها. بسمعنا هذا الأمر. قال لو أن لي بكم قوة أو قوي إلى رفن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك. قال ما لهم الملائكة اللي جايو لوط في سورة بشر. قالوا يا لوط إن رسل ربك لا يصلوا له. لا تفعل ما جز ما مم مواقفه إليه. يعني أنت ما بقى نحمس ولا يعني لا يستطيع ان يفعل شيء لا صار ان ارسل ربك ليخبر اليك فسر باهلك بقطع من الليل ولا يتبت منكم احد الا امراتك اولا يعني عندما جاء القوم قبل ما نختصر القصه عندما جاء القوم قلت كان بداعه ورجعش كيف يسوي تخلف في نفس الموقف اهو قالوا له المرا خلاص سري باهلك ام رايعين قالوا إن خرج الخرج الملائكة، ونبي جبريل فيهم خرج وضربهم ضربه على وجههم طمدت عيونهم يعني مسحت عيونهم ضربه في وجههم جناح هذا الذي جاي ورجعوا ورجع, ورجع لكن عادم خايف من البالي من هذا قريه قال إيش قال اسري أهله يعني إمشي به على فلل ما بيقولوا بسريع يعني السريع هو المجيء في الليل أخرج اخرج وعلى فلل الليل واحد متى بقطع من الليل قالوا قطعة يعني بقيه من الليل كان القطعة يعني قطعة من الليل قطعة من الليل والمراد ببقية من الليل وحين يقول بقية من على الليل يعني بقطع من الليل يعني بقية من الليل يعني بيقص سه. بسبب آلك بقطع من الليل ولا يثبت منكم أحد يعني وتحركوا بسرعة لحد يتردد يتراجع ولا يذبح ولا يذ كذا يذركذا ولا كذا يعني لا يثبت ولا يدل حال هم شيء كأنه عن السرعة وعدم التراخي في هذا الأمر واضح ولا يثبت منكم أحد يعني حين يقول ياك رحت طوال لا كذا ولا كذا يعني كناي عن السرعة ولا يثبت منكم أحد قال إذا الإسراب آله كم جثحين من الليل ولا يثبت منكم أحد إلا امرأة هنا مستثنى قالوا من أهله إسراب آله إلا امرأة ما هي لا تريبها خليها وهي أصلاً كانت هي يعني ما كان يعني, كان يعني كانت سيئة كانت معه مع قمله كانت مع يعني قمل في النابض في أجراره النابض, النابض, النابض, النابض, النابض يعني ما كانت معه فقال إذا إلا أهلك ما إلا تسريبها إذا نفهم إذا نقول إلا امرأتك امرأتك هنا مستثنى منصوب قالوا بعضهم ما نقول ولا يتبث احد أحد إلا امرأتك له من أحد يترجح من جوال أربع يعني يقول أرجح الرهب إذا كلام ما يتنم فيه إذا كلام ما فيه يترجح الإبدال فاع يعني إلا امرأتك لا إذن حين يقول إلا أمرأتك في ذلك يعني قرين على أن المراجع الاستثناء من إيه؟ من إسري يعني من أهل يعني إسري بأهلك الأولى إنها أهلك المجرورة إيه لازم فارس ومجرورة لا عندك إذاه وبدل أهل مجرورة أقول هل ما نعرف هذا اليوم ونصب على هذا الدنيا إيه مستثناء لأن إسري بأهلك إلا أمرأتك عبد الحين بيقولوا لا يساعد أحد إلا بيقول بعضهم إلا أمرأتك بهكرة ثانية إلا أمرأتك يعني جاي على البدل ما ما تقولي بعض الناس قال غير موسففين. موسففين. غير بعيد التأويل اللي يقولوا يعني يقولوا بعض لا تفت احد إلا ما يفيد لا, لا, لا, لا ما, بقى بقى ما هل بقى أحد يفيد ما بيدفع مال إثري باء لك إلا ما يلا تفيد إثري باء لك ولا تفيد أحد إلا مراسك لا ما هي هين نقول وسليب على لا يسليبها ما هي لا يسليبها لأنها مستضلام الأهل إن يعني يشمل لا, <تصفيق> لا, لا, مست... لا لا حل حل من هذا اللي هما من الإصلاح ما أسر ها ولا أحد لا هالمشي ما نقول ما يعني من من اسمي وما لي عنده يعني قراءه الثانية لكن قال الله لا معنا معنى قراءتين ولا إلا ما مفروض لكن الروايه تختلف احيانا يختلف المعنى يحتاج يختلف المعنى ولا المفروض لانه يجب كل واحدة لها معنى الراحة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا افكارك ماهذا فسرق منكم أحد يجب ان لا يجب ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ما ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ما لك ان يكون بعيد يعني المعنى لك ان يكون من ان يكون لك يعني ولا حد هي <تصفيق> <فضحًا يترفث لا تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال فالظاهرة وأرضحنا من عايش يسري بأهلك إلا امرأتك فلا ماذا بها ما هذا أهل اسم أفهاجي؟ قال إنه قال إلا امرأتك لا تسري بها ليش؟ إنه مطيب فما أصابها ما يباعي سيجيلها مثل ما باقي لهم إذا حي قل سري بها لكم اخرج انتو يا أهلك الليل بسرعة ولا حاجة يسبت منكم ولاك كل يتخل... ولاك خرج يتخل... ولا يتخل... أي أهلك معاصي مرأتك يعني لا تخرجي مرأتك معاص ما يبعدك يا جيلاند ما بينهم إنهم مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ما بلقى قالوا إن إيه؟ يعني قالوا إن ضباط منهم جور استد كما يفهم القصة هنا بتتعب من جوهم بتضاق بتضاق منهم يعني فقالوا حين قالوا خلاص بينها بين ما كان قال منزعيه وشيء غدا قال الصبح قال يعني كان قال الصبح ما الصبح قالوا الصبح ما بدو قريب الصبح ما بلاد علينا يصب ما عذرولين يعني كان هنا حين يقول إن موعده من الصبح وليس الصبح بقريب ما هو قريب يعني كأنه صبح ما, قريب ما الصبح قالوا ما فلما جاء ودوا الصبح وجاء أمرنا يعني يعني إيه عذابنا لهم وانتقامنا سما أمر فبما لأن إما أن الله بيأمر به إن الله بيأمر بهذا الشيء يعني بيأمر الملائكة مثلا هو سما أمر من هذا الجهة ولا إني سما أمر لأن إيه لأن عادث يعني شئ ما بلا إذا أراد الله شيء بيحصل كأنه لا بيأمر هذه قال إنما يقول له إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكن بل يعني الذي أراد الله حصل ما أراد الله إذن أنه يحصل بسهولة كأنه مبلغ بأمره هذا تسميه أمر فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها الثاثل عام هنا بي بيختلفوا يعني يتفتلوا يعني عاليها الثاثل عام بعض منها بالهروايات لكن قالوا ندري كيف سي بعضهم يقولون جبريل حمل القراز هذه فيها بجناحة ونكسره على على على أسفل يعني أعلى لكن ما أدري كيف قال لإنه اولا أولاً عبد من رمى ما ما يعني ما قال ونعبها يرجمهم بالحيان ثانياً <تصفيق> إنه ان... اوه... نعبها آه يا رم هذا البيوت حقتهم موجود في زمن رسول الله <تصفيق> فقالوا الظاهر إنه إذن دن... ولا لا، ولا فاجع الناس فعلها إليها جعلنا عاليها سابرها قالوا الظاهر إنه يعني علاء الابن القرية والقرية عالي يعني عالي البيوت خربها الله يعني بل هزانه فاقدر ما يجي ليس لسي الأرض يجيب يسفر على يعني فقط العليا العالي بس, بس ويقولها. قال رجال تنسى في الصاله فاهم مين في مجلد. ها نقوله نعم واثنين من نعم قال يا على ظهر من سجل منقول حجاره من سجيل, سجيل بيقولوا ما يقولوا الناس سجل كانها الطين المتجمد أتقرب. ومنظود كأن مجموع مرصوص يقولون نبض منظود يعني مرتب منظم وإذا مرصوص يعني مرجوز من الحين تقول إيه مضغوط يعني ضغط كبير بيجه ثقيل وقوي ما بيجوه في فتحات وجوه وكذا بتكسروها جاية جي زكي له بعد إيه سبسل مسوّمة كان معناه مسوّمة معلمة ترى على علاء عجيب يأتي فيها علامات جهر هذا الحجار معلمة بتفين يعني ما يمضي باقي الحجار ومسوى مثلا عنده ربي يعني عند ربي معلمة علمها ربي حتى في بعض دواس يقولون كل حجار مكتوب فيها إزمة لباسة بالفضل كل واحد ما حجار خاصة به سوا هو المرأة كذا أو اللي يمضي بها علامات وإمتيازات خاصة يعني ما هي يمضي باقي الحجار مسوَّماً عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. بيقولهم، لهم وهذا أبغى يخبر فيه أي ظالم؟ فيقولوا ما هي من الظالمين ببعيد. يعني انتبهوا يا حاضرين، أي ظالم بعيسى يجيله. نقول هذا ليش؟ الحجاب. هذا اللي جاء على ضمله، وما هي بيقول الله، وما هي من الظالمين ببعيد. يعني بعيسى تصل يعني لكم في زمان رسول الله إذا ظلموا الله هذا. يعني ايه تجرؤ على رسول الله من الله إيه في عادبهم بخيارة وإلى مدينة أخرى هم شعيبا قال يا قوم هذا كنا صحيح يعني قالوا حين بيقولوا على حد الزاني الزاني الذي الذي ما بيتزوج بيقولوا الجد من أهل الجدة والذي يتزوج هذا مثلا بيقولوا حد الجد من أهل ويرجموه لما يموت يحطوه في, في حفرة ويدفنوه يعني يفنون بعضه ويرجم حتى الموت هذا حد الزاني هذيك الزوج ولا كعب ولا سواء إذا فعل كذا كذا فعل هالجريمة هذا قالوا الرجل منه هو. من هو البعض يقولوا الرجل ما قد ورد في كتاب الله جل جل جل جل قال قال لا قد ورد في هذه الآية إن الله ان تكون لدينا جهدك لن تكون لدينا جهدك لن تكون لدينا جهدك لن تكون لدينا جهدك لن تكون لدينا جهدك لن تكون لدينا جهدك لن تكون لدينا جهدك لن تكون الله جهدك لن تكون لدينا جهدك لن تكون لدينا جهدك لن جلاله لدينا جهدك لن تكون لدينا جهدك لن تكون لدينا جهدك ل وإلى مدينة أخاهم جعيب أن قال يا قوم الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أحض عليكم عذاب يوم محير ويا قوم الْمِكْيَالَ المكيال والميذان وَلَا تبقى أشياءهم ولا النَّاسَ الناس وَلَا ولا تعثوا في الأرض مجسدين بقية الله خير لكم كُنْتُمْ كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا جعيب صلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن اخالفكم إلى ما انهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقابي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها على بعدا لمدينك كما بعد الثمود أنا انتقل إلى مدين قالوا إلى مدين أخاهم يعني بعثنا إلى مدين أخاهم مدين هي قبيله ما هي مدينة قبيله ومدين قالوا بعض من أبناء إبراهيم في مدين يعني من ذريته اللي يسموها القبيله باسم الجج وقال وإلى مدين يعني وإلى قبيله مدين أرسلنا أخاهم أخائهم قلنا لكم يعني يقول أخائهم يعني واحد منهم أخاهمش عيبان قال يا قوم يا قوم يا عبد الله يعني بخاطر يا قوم يعني يقول يا عشيرتي يا أصحابي يعني أنا في هذا الأسلوب فيه لطف ولين معهم يقول يا قومي بتلطط معهم الحين يقول يا جماعتي يعني كان بي أنا بيني وبينكم قرابة فنا يعني بيننا سلاسلاس فقال يا قومي عبد الله ما لكم من إلهين غير؟ وهذا قلنا رحم دعوة كل نبي بدأ بس دعوة بالدعوة إلى عبادة الله وحده ولا تنقصوا المكيال والميزان. هنا قالوا كان بيكثروا من الايه يعني من التفليس بينقصوا. إذا قالوا لا حاجة نقصوا. أركب. ودها ولم لا؟ فقال كان بيكثروا من هذه الايه في في بيعهم وشراءهم. قال ولا تنقص المكيال والميزان. المكيال طبعاً الكالة دي بيجواها كمية والميزان دي على الثقل ولا تنقص المكياط والميزان إني أراهم بخير أنا أبى فيه نعمة ما تجي حاجة ما في حاجة تكون داش تنقصوا على الناس الغشون إني أراهم بخير أنتوا فيه نعمة ما هو مرتاحين ماتو ربي ولن تقدرين إن إنكم تروحون تنقصوا على الناس يعني ما هم نفس حالكم بعده ما في فنا عن ذلك. اني اراكم بخير وعادي احجوا انتم بخير وفي نعمة فالمفروض انكم يعني ترجعوا الى الله ولا تخربوا لان الانسان اذا عصى بتخرب على النعمة فانتم في نعمة ما انتم في حاجة في هذا الامر وايضا الم... هذا, ال... هذا ال... ال... يعني الطريقة اللي بتستخذوها وهذا القش وهذا التنشيط هذا قلب كل... يعني تتأثر عليكم لان المعاصي بتخرب النعم فقال إني أراكم بخير وإني أخاذ عليكم عذاب يوم محيط أنا خائف عليكم ما إني بأيجي لكم أي يعني عذاب يعني يعني يشملكم جميعا نقول محيط عذاب يوم محيط يعني لا يتلقى حاج ويا قومي أوف المكيالة والميزان أقول قال لا تنقصوا ولا تنقصوا المكيالة والميزان لان يا ويا قومه او اوظم يعني كان على هذا او المكيال والميزان او هو بالقسم الناس اشياء معناها تبحث الناس اشياء يعني يتنقصوا. تنقصوا تنقصوا من ما قلنا كيلو في, في قال الناس اشياء ولا تعدوا في الارض المشتدين يعني في هذه فيها كانت تنبيه على ان هذه بتأدي الى خلل يعني عند الناس وتأدي الى فساد فالمجتمع نفس التنفيذ فالكال لان بعض الناس يتهاون يتهاون بيضل يعني بينقص قليل على ذا وعلى ذا وعند الناس فهل. ما هي ما هي الا شيء بسيط ما بديها وحده ما لكن يعني كأنها في الله بيقول هذا ما ينافع لكم وبتضركم وبتخرب عليكم لأنه بضر الإيش الناس اللي بيشتروننا وأي هذا من الحين قال قلا تعتوف الأرض المستدين رضي ما بهذه التصرفات وأيضاً بإيش بمنعكم الناس من قبول الحق من المكان بيمنعهم من إيش من الاجتذاع ومن متابعة الشعائر مع ذلك جد فسادا قال لاكم تسووا كذا ولا تعتوف الأرض المستدين ولا تبغ إيش فسر من الأرض يعني فسر منفسدين منع الناس من الهداية ومن يعني وكان يجلسون في قارب الطرقات ويمنعهم من الذهاب إلى النبي شعيب ويمنعهم من اصطاده بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين قالوا بقية الله فسرات كثيرة بعض قال بقية الله يعني العمل الصالح نفضل لكم إذا أنتم مؤمنين ومصدقين وبعدين بعديكم لا بدكم تصدقوا فالعمل الصالح رب أنفع لكم من هذا من الغش والأجل فتاة هذا تفسير والتفسير الثاني بقية ب... الله يعني بقيه بقية الله قال الله والباقيات الصالحات خير عند ربك لأنك كأن العمل الصالح يبقى نتيجته يجي نتيجة دائمة قال بادي قال والله بادي هذا الصالح هذا خير من عند ربك سمع بادي هذا ذي بسر في التفليس بالعمل بقية الله عن العمل الصالح وبعضهم يفسر البقية بالبقاء يعني بالحياة في يعني يسند يقلم بقى قال بقية الله يعني بقاءكم بقاءكم يعني إيش بقاءكم خير لكم يعني إن كنتم إذا أنتم بعدفهم بي... بقاءكم خير لكم يعني كأنه يقول إذا ما أردئتوا فإن الله سأعجل عليكم العقوبة ما أعجب أجه لكم إذا أردتوا البقاء فغيروا من أحوالكم هذا هو إذا في اللغة يعني أوردوا شواهد على أن البقية في معنى يعني قال لأحد الشعراء ناشدتك البقية أو نحوها يعني البقية يعني إبقائي على الحياة البقية يعني إبقاء على إبقاء على الحياة يستعملوا على الأرض قال الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحافل. ما انا حافظ لكم. إذا جاء على إذا جاءكم الله ولا؟ يعني بيرجف بعض يعني على يعني البدأ. ما, أنا يعني ما, أنا ما أنا لكم. إذا جاء أمر الله خلاص. لكن وإذا يقولوا الله يعني العمل الصالح خير لكم. إذا أنتم بس ما وما أنا إنكم تؤمنوا ولا تعملوا. منا عليكم بحفظ يعني مسؤول عن لا ايه يعني ملزم مو... او علي منا مكلف اني يعني اجبركم انكم تعملوا صالح ولا نعم قالوا يا شعيب اصلواتك ان كأن يعبد ما يعبدوا آباؤنا وهنا وبني بي... وبنائك تعني بسخر سخرية قالوا صلواتك بتأمرك هذا الشيء هم يشتون الصلاة له. ما هلا الحين حشرف؟ قالوا هذا عندك الحشرف هذه كذي بتم ركضي ذي خلاك ذي وثبلك ذي المواطن يذي بتم ركض هذا الأشياء نحنا نترك ما يعبد آبائنا صلواتك سامرو كان نترك ما يعبد آبائنا هم إذن كأنهم استهزؤوا وسخروا من صلواته وإن يعني يعتبرها من الأشياء من الخرافة والمرض والهذيان وال والوسواس الحين يقول واحد مريض قبيط قبيط طالع وسواده وحده وجاب نفسه قال هذا عندك مجابرك بتهرب بذ... وصلت للمواصل من لا ما ايش هو المعنى الحقيقي يعني ان صلاه التمر والله احنا بنقول صلاه التمر واحد الخير ان صلاه التمر سمع البحشاه والمكر صلاه انا على البحشاه والمكر لا ما ايش هذا المعنى هم ايش ايشخروا من صلوات هذا قال واش دي يعني من عند الخجره حقتك ولا ولا لك وهذا الحذيان ينقر بأمرك وصفرك دائم مو... المواصل تنكر الآله أولا تسوي صلاة الحين الصلاة الصلاة... يعني العبادة اللي هو المواصل إيه قالوا يا يعبد أبانا و لا في و الظاهر أن الصلاة يعني ذاك الأذكار والأركان فيها قالوا أخلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا يعني هذه وصلت إلى هذا المواطن أنك تقول لعنا ب... نحن نترك هذا الأمر الشيء الذي هو أشياء الطبيعي والشيء الذي المفروض أنه لحد يخافه أو أن نفعل في أموالنا ما نجه ولا أمر ذلك أن نحن يعني قال أن نفعل ما؟ طبعا فيها, فيها نقص يعني فيها حز ما يستوأ أمر تك أن احنا نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ماذا؟ ماذا الرجل يفعل في أموال ما قال لا كنت أفعله ما الذي يدهون؟ نقصوا وسيء نقصوا وسيء يقدروا هنا هو أن نتركه هو أن نتركه هي على إذن صح إن أن نتركه ما يعبدون إذن ما أقفوا على ما ما هي على نتركه تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل ما لا سأبر أو أو, أو أن نفعل على, على ما يعبد وبيأكل لن معمول نترك جمعنا تأمرك أن نترك ما يعبد ما أن نفعل أحد مع الواضح ما بل ما بيأمر الله بين انه يفعلوا بهم ما ان ندعو كما عبد ا انا بتحتاج نكرو الذي يحبذ الذي يعبد ابائنا ووالد على ما عن تمام ذلك على غنا جولة أحد شيء هنا بنانا في في أموالنا نفعل ما في أموالنا. لا في ما كان ما ما هي والله يبثوا أمرك أننا نتطفل في أموالنا ونبعث فيها ما نشاء فإنها <تصفيق> تقوم الله بإذنين، ما تقوم الله بإذنين نهو أيضا، يقولون يبثوا أمرك بكذا والله يعني كان كل واحد منهم يجعله مستقل ويستنكروا على كل واحد استنكار الحال وعفيها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جازه ينكر <كان. تكلم> ما تقدره زواء لا، لأول شيء رجل، وبس وانتهي هيا لأننا مكان ما عبد آباؤنا أو أن نفعل يعني أو نترك ما يفعل دي أموالنا ما نشغ في خلاص تقول خلاص تقول يعني عبد خلاص نتقض علينا في عبادة ما عبد آباؤنا ونتقض علينا فيها البيع والشراء عبدنا. نعم. إنك مم. إنك لا عند الحليم الرشيد آمين قال ما أنا ما خذلنا ما شاء الله عليه يعني هم هنا يشوه يذمهم. من الحين قالوا هذا المنج ما الله عليك حاسم كان هذا بخيل قالوا ما شاء الله على اذلاله ما الله عليه حاسم, الله على حاسم. مبالغه في ذمه يصلب ضد للاشي ضد ما هو عليه يعني هو بخيل جار وجاءه صبوبه للاشي بالكرم ما زال ما اكرم منه يعني ذم وسخريه واستهزاء هناك أحد قالوا ما شاء الله انك ترجع حليم الرهيب يعني سماهو جد والنفس يعني الناس يعني يقولوا انه سفيه ما ما يقدر يبلغ الصواب انك انت لا انت الحليم الرشيد قال يا قوم ارى اسم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا يعني خبروني ما انا ما قالوا يعني لا صار متعلق رايي كان بيقولوا اخبروا لي كيف يعني يقول ارى اسم هنا ما انا أخبروني. إن أهل إذا جاءنا على بينه من ربي جاءنا يعني فرضا جاءنا على حد ومعي بينه من الله والله بترزقني رزق حسن فكيف أبطل كان يقول أترك هذا الأمر ساله يعني إذا فرض مننا الامر هذا واضح أتركه إذا ما قلنا يعني في ال الدفعة السابعة تشتوني أتركه أترك هذا يعني أترك نهيكم عن عبادة غير الله فهنا ما عدت ذكر قال إن كنت على بيناتين من ربي ورزقني من رزق الحسن عادش كي كان يقول ورزقني من رزق الحسن يعني كان يشتحين ببعيهم ما هو يعني أولا قد أنعم الله عليه فالمفروض إنه لو بلأ يعني وعدها من ما إيش يجعله أنه يلتزم ويطيع الله إليه خاله الأوامر ثانيا إنه حين يقول ورزقني رزق حسن يعني ونا قد رزقني ربي رزق حسن فالمفروض إنكم إيش يعني منا في حاجة هذه الدعوة يعني حين أدعوكم إلى عبادة الله وإلى قاعة الله وحده وترك عباده غيره ما من المفرحة مادية لأن ما أنا مصدر ما أنا محتاج ندول لي المال والله أنا مرتاح وأنا في حاجة تكم مشي أجر منكم ورأم من حين يقول إن أجريها إلا على الله فلا مشي منكم أنا مرتاح أن وقد ربي رزق حسن وحسن يعني طيب وأنا متمتع وراضي يعني أنا ماجي. ماجي مرتاح حال أن مرتاح حالة مادي ماشية أي شيء غير <تصفيق> يعني أنكم تفهموا إن ما محي غرض ما محي غرض إيش مادي في جعوة ولا محي أي, أي غرض إنما غرضه هو إيش إضاء الله وإضاء أهل الله وما اريد ان أحالفكم إلى ما أنهاكم عنه مشت الله مثل أهلكم مشت أنهاكم عن السيئات وعن المعاصي ونرى حالتك بها يعني حتى كأن كيف عن السيئات وعن المعاصي هذا وعن الأخطاء واشتفلح حالكم ورجع انا اعطي ربي فما كان يعني ما هو يعني مبينة مبينة طريقة ما ما ولا ان اريد الا وما اريد ان اخالبكم إلى ما اناكم يعني ان اخالبكم الى ما اناكم يعني مشتي ان وراح هذا الحين قلت خالفنا. يعني خالفنا وهذا ماشي يعني ما هذا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاتم يعني أقول لكم تتركوا وما أروح يعني إحنا تخالفنا بالطريق إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ما تثني إلا الإصلاح إصلاح أمركم بكل ما أستطيع ومدة استطاعتي و... وما توفيتي إلا بالله وأنا ما استطعت ولا جهدي هذا الأمر ولا و... و... و... يعني أي مبدرتي وفهمي وكل شيء يعني ما الا بالله مع يجب الطريق ومع هناك الطريق يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هو من لنا هو المتحكم في أمرنا من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ولا من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك لا وما توفيقها إلا بالله عليه توقّث وإله يعني بنا. عليه توقّث يعني لا أتوقّث إلا عليه وإله أرجع هذا حتى حتى يقول هذا عليه يعني ما عنه بعيد. وش ما بدك السواب السواب أنا ما أتمد على ربي فقط ولا أنا أتمد على غيره وانا أخاف رياله وإله إني وسأرجع إله وأعمل كل ما يرضي لو يعني مهما فعلتم مهما يعني إيش وإن فعلتم ما فعلتم ويادوني لا يجي منكم شقادي أن يصيبكم مثل ما أصابكم من ذوما قال ذحين لا تبرتوا إذا أنتم ذحين كتحانفتو مني وغضبتوا علي يؤدي غضبكم هذا الشقادي يعني, ال ال الش يعني الاختلاف معي الش يعني الاختلاف معي ومعان قليل لا يخليكم ما تحملوا يعني يوصلكم لما أنتم ترفضوا أمر الله وتقعوا في الأجر يعني يصير عليكم عذاب. يعني أنا معرضنا متاملوا في هذا الأمر. إذا أنتوا ماش لا ليه لي أنا مع يعني إنه ما ساعدكم حين جل فلان. فأنت بقول أبي بإنفعكم. أنت بقول أنا بإنفعكم مهلي. فقال أنت بقول لا, ي... لا يحملكم الخطأ. أنا قال لا يجري منا يعني قال يقول معنا يجري منكم يعني يكسبنكم. قال أنا لا يكسبنكم هجادي. إصابة العذاب يعني لا تكسبكم هذا لا يتوصلكم إلى إلى العذاب معنى يجلم قالوا معناها يكسب فلا تك تأتي يكسب ويكسب ويجلم تأتي تأتي إلى مفعوله ما أحيانًا لا واحد يقول كسبت كذا وأحيانًا لا هذا يقول كسبت زي, زي دم مارا. يعني جاعث يكتسب دم كسبت زي دم مرن يعني جاعث يكتسب ما يقول خير الله فهنا يعني يجرم منك أنكم فلا أنكم أو, أو معنى آخر لا يحملكم في بعض المماكن لا, لا يحملكم البغض لي والعداوة لي أنكم آس أنكم سعصى ربي انتبهوا الرب قبل كل شيء فإذا أنتم مثلا قد يعني ظهرتوا اللي يجلوا الله لك أنها نبي زعوتكم فانتبهوا لا تتورطوا تدخلوا في كار ذلك لنا يجلل لكم بأيجي لكم عذاب بأيجي شدة فإن تفوق فلا يجي لمن لكم شكادي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح هذه في كل سورة أو قوم هود والله من كل دولة الأقوام قبلها يعني كان دولة من بعد نوح لأنها جاءت ما وقالوا بعد نوح قال أمي قال قال حدثت منها بسلام عليك على من النعف مثل <تصفيق> أن وبركاته عليه وعلام من معس وامن سلمت ثم يمثل العذاب الشديد هذه الأمم يعني ذكر يعني لوط وابراهيم وهذه الأمم يعني في الواضح يعني إذا ذي كانت بعدنا فهنا قال انت بولاية لكم أن ما أصاب قوم نوح أو قوم هود من بعدهم أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد قالوا عاد قوم اذن اذن ديري ذاك اجي عادكم تسمعوا يعني لهم هذا تفسير وما داموا منكم يعني انتو حديد من اسلم في عيال هذا من جماعه الاخبار هذا هذا تفسير اخر وما يعني يقول وينجو بعيد من هذا؟ يعني ما إذا ذي سبجلهم لكم القمر؟ إيش آبلوا؟ إيه، يعني كانوا عيا في زيادة في شدة زيادة، وما كملوا قم منكم ببعيد. لكن كانوا ظهرنا حينما هم منكم بعيد يعني عادكم إيه عاد من قريب، ولنقول ما عنتم منهم. <تصفيق> واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم مغفور. قال استغفروا ربكم من هذا الذي أنتم عليه من عبادة غير الله. وتروبو إلى الله رجعوا إلى الله وعملوا ما يريد الله منكم في هذا الدين يعني بس في هذا الدين أو بس لكم ما, ما أدلكم من هذا إن ربي دي رحيم من وجود قال رحيم بايرحمكم باي معناه يرحمكم باي يعني ينفعكم ويتقبل منكم وينفعكم في الدنيا والآخرة فيقول رحيم الرحمي ذي يعني هنا والله رحيم يعني في عبد عظاء كبير بايعطيهم الله عظاء كبير ووجود يعني أي واحد يتقرب إليه لأن الله أيضا ينفعه وبا يكون يمد خير. قالوا يا شعيب ما نفذه كثيرا من ما تقول. قالوا يعني أكثر كلامك ما بنفهم كثير من كلامك ما بنفهم. يعني يشلون هي أسيق ما ما هو ناقص. قالوا بمعنى ربنا يشلون ما بنفهم يعني ما بيسمعه أصلا ما بقدر يسمعه ما بنفهم كثير مثلا. وقال يجيب السبب ثاني. يشتون كلامك تدري ويشون؟ يعني الملام اللي عنده هي، اللي عندهن بالجابر بالغاز وأشياء معقدة هما إحنا مع ندري وش يعني؟ يعني ملا ملا مع حد ندري وش يعني وكلام ما نفقه من ما ما نفقه يعني الكلام يعني ندري آخر نحن ما بنفقه يعني ما بنسمع ما, ما, ما يعني بطل كان ما نبذوا كثيرا من ما كبروا، وإنا لنا راكزين ضعيفاً وبنراك ضعيفاً يعني من شيء، يعني كان يعني جهتنا يعني نحن نعات بكم أجل لك الاهد. العقوبة الآن ونستخلص من شغلاتك قال المقال، وإنا لنا راكزين ضعيفاً ولو الله راح تفرجنا مبلغ لو لجماعةك أصحابك يعني أسرتك نحن من مريمة ما منحنا فيكم من حنا بيقون منشي عندنا. يعني الضعيف من قادر تبرجي ولو ما يعني لولا مراعاة يعني رحتك ولا لولا قبي إسركت قالوا أصلًا رحت والقبيلا لكن كأننا ما عشبر نحن هذا القبيلا لأن هذا القبيلا هذي بيقولوا وإذا أهل هذا العربي ناه ولو لرحتك يعني لولا جارب لا, لا رجعنا فدري يعني نزين يقولوا صير ما بالله يقول اهلك ولا نحمل دجل يعني ما نسي ولا إحنا ولا إحنا حانين قال يا <تصفيق> قومي ولو لأرى فكر لا جماس وما أنت على نبي عزيز وما مقصدي لنا لا مثلنا آخر منك علينا بعزيز عزيز منك قالي علينا ولا نحن نبي ولا منك عليك يعني بيقولوا كذا قال يا قومي أرهظ يا أعز عليكم من الله يعني إذا الحين قال يعني بتجركوا قتلي وتجركوا يعني أيش رجمي اللي جرهاط ولما ربي منك حاينين باذن بون يعني لو ما رضي من ما ربي. من الله قال يعني ربي ما هم تحاين قال يا عليكم من الله وجو من ربي ما ربي ما بتعبر او لا أعز بالك <تصفيق> أيوه يعني كان الإنساء تماما ولا يعمل لها أي حساب ولا يبالي وبالتخطبوا وراق الظهرية إن ربي بما تعملونه محيط ربي قال محيط بكل ما تعملوا بكل شيء تفعله وما هو أغيش وما هم فوت له مع هذا شهدي ربي قال بكل ما تعملوا إذن باي حمو بايش وباي على كل كبيرة وصغيرة ويقوم اعملوا على مكانتكم قالوا انتوا كذا ومنتوا راضين خلص خليكم على حالكم اعملوا على مكانتكم اني عامل وانا ببدأ بعمل على ما على قناعتي وانتوا اعملوا على قناعاتكم خلونا نبتر شباين اني قال اني عامل على, ما على حالتي انا على قناعتي سوف تعلمون من يأتيه عذاب ويخذيه فتجرمون هذين يبين يصبحوا ويبين ايش الضحايا بين الناس وبين خطأه ويبين أي يعني أي يعني عنده وكان في انتقام له انتقام عاجل في شيء من الضحية والخليه. تقول يخذيه كان يعني هني في الضحايا ويبين للناس إيش يبين للناس إنه خاسر وإن هارس وإن كان على بله. من يأتي عذاب يخذيه ومن هو كاذب لا تدري من هذه برجع يجي العذاب يخزيه ومن هذه هو كاذب أنا ولا أنت. لا انتظروا اننا بق... انتظر، نحن معكم نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن يعني نحن نحن نحن لكم نحن ولا ولا نحن ولا... من نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ولما جاء امرنا نجينا شعيبا لما جاء امرنا بعز الاهله قال نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا فقال قال اهنا يعني راح في هذه ولا استاذ ذكر الانجاز للصالحين كم يتكلم معا بغيرهم يعني بهديه عائق كبير واهتمام كبير بشانهم بشان المؤمنين والنبي وما عاشوا من تابعه والمؤمنين فإذا بكل واحد بيذكر الإنجاز هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أن ربما لأن الإنجاز بيجوا بال بالإخراج بيخرج ما عدنا بيخرج من مكان ورجع عقبه على الآخر ورجع كارتر القرية بكلها فأنجينا يعني خفيناهم من ذاك القرية ومن ذاك المكان وهم أبناء المدير ولم قال وقال ولما جاء امرنا نجينا يعني ذعيبا والذين امنوا معه برحمه منا وأخذنا, واخذنا الذين ظلموا واخذ الذين ظلموا الصيحه دي. والباقي جاء اخذت من الصيحه فاصبحوا في ديارهم مثل ما حصل في شيء ونفس الكرام هذا ايضا بايات تقول قالوا إذا المجلة إنها بيشبر، فهي عادة تسبب رجفة كبيرة، لأن إذا الحين يعني بلاحظوا الحين إن الصوت بيسبب إهتزاز كبير، فإذا الحين ترى بأن هذا الصوت هي بتأثر وتقصير اللهج وتسوي فعل كبير، في الأرض ما بلا صوت، كمابصوت قوي جار بيتأثر، في إذا الصوت عالي وأراد الله حلوه، مثل صوت جبريل عليه السلام من الله يعني آية يقول الله صوت قوي. هذا سوى هذة الأرض يعني أج وقدم فوقهم حتى أنهم <تصفيق> وأخذت الذين غنوا مصيحة فاصبهوا بديار جازين سألم يغنوا فيها يعني سألنا ما بج أي بجي فيها ونا يغنوا يعني يبقوا يعني بيقولوا غني يعني بقي في الم... في مكان كذا يعني بقي والله حز في ذا المكان على بعد لمدينة كما بعد الثامود البعد هنا قال المراد الحلا هلكني مديا تعند ابن يستاهل هذا الطريق يعني يعني بعد يعني ما هذا الامر يستحق الهلاك كما جاء واحد جاء له مصيبه قلنا يا الطريق ولا مصلح ولا يعني يستاهل الحين قلت بعد الله يعني هلاك الهلاك كما بعيد السم مثل ما هلاك سمو استعمل في اللغه بعيد يبعد بمعنى هلاك. قال لكن شاعر. لك بيقوله. تمام لكن ما في ان شاء البعد بعدهم نقدم بلا بوضع يعني لو تبت عز ما مثل الله ولا وشتي البعد هنا من بعيدة بعيدة يبعد قالوا بمعنى حلق قال الشاعر باس يعني بيشكي واحد يقالوا مات واحد ويجاع بيقولوا لا بعد او لا تبعد يقولوا له مات. يجاع بيتكلم الشاعر عن قالوا يقولون لا تبعد وهم جنوني لا يقولوا لا تبعد تكوني عندي تكوني الله يحفظه لا وهم يكون إلا لا المكان. الشيء ان تكوني يقولون تكوني ان وهم ان تكوني يكون تكوني ان تكوني وين تكوني ان الله ان تكوني وين تكوني ان الله ان تكوني ان تكوني ان تكوني ان تكوني ان يبعد, يبعد ان الآية السادسة وتسعين من سورة هود، صفحة من الله الشيطان الزايين، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى في العون وملائمه تبع أمر في وما أمر في العون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الورد المرفود ذلك من أنباء القرى نبصه عليك منها قائم وحقيم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أعنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أحذ ربك إذا أحذ القرى وهي ظالمة إن أحذه أليم شديد قال وَلَقَدْ أَرْثَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ الْمُوبِنِ اذكر مجموعة من الرسل وذكر كيف كان عذبتهم وذكر دعوة الأنبياء لهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده احنا قال وَلَقَدْ أَرْثَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ الْمُوبِنِ وملائه الآيات والدلائل على على صدقهم وهي المعجزة. وقال انها تسعة، فيقال الله في تسعة آيات. وسلطان مبين، يقول إنه قوة كان مع موسى، قوة هيبة. جعل الله جعل الله مع موسى. فإذا قال فلا سلوا إليكما، لأنه إذا السلطان فقال. فلا يصلون إليكما فالسلطان احيانا يطلق يراد بها القوه بناي بها السلطان يعني قوه واحيانا يراد بها السلطان العلم كانه جعلهم الله حيبه وخوف يخافون من يخاف فرعون جنوده اتىنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملائه فاتبعوا امر فرعون يعني ارسلنا موسى فالآيات الواضحة آيات كثيرة الواضحة وسلطان وسلطان مبيئة إلى فرعون فتبعوا أمر فرعون يعني أصحاب فرعون أو ضو فرعون اتبعوا فرعون وتركوا موسى مع أن فرعون واضح إنه إيه إنه على ضلال واضح يعني يعني أتفه في رأيه يعني اتبعوا فرعون وما أمر فرعون برشيده ذا كله يبقى ان كنا احنا مخطئ لكن استفي في اراء لانه قال باشياء يعني يعني زاد حين يقول حتى وصل الى انه دعى رب العالمين هو يعني وايضا كان بيزيد الظلم والطغيان عليهم استعبن يعني يتركوا هذه الايات الواضحه التي جاء بها الله ايد بها موسى والادله الواضحه ويتبعوا فرعون عليه صاحب الراي الغلط الواضح يعني قد معارف ذاك اراءه غير مقبوله فاني لا فرعون وما امره فرعون يريدوه ذاك يقول في ايش في الراي ذاك ما بي رأي ما بي أي رأي من النفح فعنه قال ما أي في أمره أي لكدمه قومه يوم القيامة ما بال الذي ايش بيؤدي إلى الى هذا في العلم ما في يعني كان عد وضح انه ما في ما بيدل على قوم على رشاد وربما ذكر هذا لأنه قال في انه قال يا قوم لا اريكم الله ما رى ولا اهديكم إلا سبيل المج ما هو هو بعيد كل البعد عن البشر قال يكدمه قومه يوم القيامة برجع يوم, برجع يوم يوم البرجع ما في أما جوامدولا ديك تبعه ورجع يوم وراه علاج إلى جهنم من عذب الله فأوردتهم النار بعد قدامهم قدامه وهم وراه وصلهم إلى النار إذا هم بمتابعة له في الدنيا برجع يكونوا أيضا أتباع له في الآخرة يعني بيحين يصير بهم إلى جهنم يقدم قومه يوم البرجع اللي النار أوصلهم إلى النار. وعطل أوردها يعني أوصلها على إيرادة قال وبئس الورد المورود يعني وبئس المكان وبئس المكان الذي أوردهم إله وبئس الشيء الذي أوردهم إله هو النار. ما عاد أسوأ منه لأن عادة الورد يعني بيسم الماء كما بي يعني بي أورد أورد أوردت الناس على الماء يعني أوصلت من الماء اللي يشربوا فعادة الورد هو الشيء حاجة ينتفع به وإذا قال المعنى ما شاء الله والمضاحبين بعمل بيوصلهم لمجهن وبعث الورد المورود هذا ما يريده وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة وبأجيلهم قال لعن في الدنيا وفي الآخرة ربما لعن في الدنيا من نزل عنهم ناجيل بعدير وفي الآخرة بلجأ جيل, جيل لعن مستمر أو أتبعوا في هذا الدنيا يعني حلت عليهم الكاردة في الدنيا وأبعد حل على العيش في الاخره ذلك من انباء القران قصصه عليك اذا بالذكر كثير من أخبار عن الامم السابقه قلنا ذكر يعني نوح وهود ويعني وهود وصالح ولوط وابراهيم وغيرهم ذكروا للنساء قال هذه ذلك من انباء القران نقصه عليك هذا هذه هذه التي ذكرها من انباء القران نحكيه او نقصه عليك منها دائم وحفيظ عد هذه القرآن منها شيء قائم يعني هذه بابي بعض الاثار جيد بعض الجيود ما زالت قائمه ومنها حفيظ يعني بدأ ينتهي ثلاث زارح قد بدأ قطعه وحفظه ما بيجي بشيء ما عاد نركم معنا قائم يعني عاجب بعض عاده واضح كانوا يعني يتأملوا في إيش هذه البيوت يتذكروا آلهة وتذكروا ما يعني كيف كان مصيرهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ما ظلمناهم بتعجيل العقوبات لهم كل هذه الأمور لكنهم ماذا ظلموا أنفسهم ولكن ظلموا أنفسهم بإيش بمخالفة أوامر الله وبتبع الضال وباعتماد على يعني الآلهة الباطلة يعني اعتمادهم على حجار ونحنها يقولوا اعتبارهم يعني من على هذه بتنفعهم وأن هذه بذرهم ويستمروا على هذا القول ويسروا عليه مع ما بيهم من آيش بطلان فما أغنت عنهم آلياتهم ما زود للنزل لأن ما هي شيء ما هي آليات فما أغنتهم أنهم آلياتهم بل أهلك نام دنيا فما أغنت عنهم مالاتهم الذين يدعون من دون الله من شيء ما فعلت الا أي شيء فما أغنت عنهم مالاتهم الذين يدعون من دون الله من شيء إلا لما جاء ربهم حين أراد الله عرف بهلافهم هذا يعني يقول من كان في عهد النبي من تبعه ما إرادة الله يعني يعني مخالفة الله ما هي فإذا أي الناس يعني أصروا على محاربة الله فإن الله بي عجل بل انتقال في الدنيا والآله الذين يدعوها ويعبدوها قال ما يمسوي لهم شيء كم قد أهلك الله من الأقوام لقد قلت استمروا على عبادة آلهتهم وما نبايتهم شيء فما أغنث قال فما أغنث عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء من شيء يعني وراء شيء لما جاء أمر ربك ما ما أفادتهم كم جاء أمر الله وما زادهم غير تثبيت ما جاء لمنا إلا التثبيت التثبيت يعني الخسار يقولون تب تب فلان أو يعني دعاء بالخسران تبت يدا أبي له ابن قال ما جاء لمنا إلا الخسارة ما جاء عشن بأي شيء وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليمه شديد ومثل ذلك قال أخذ أخذ الله إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فهو السبب إيش أعمالهم؟ هي السبب في إهلاكهم. حين وإذا يعني إيش عباد غير الله؟ فكذلك الأخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن أخذها ولي من جديد يعني إن ما يعني حين يقول إذا أخذ القرى وهي ظالمة يفيد إن إن الأخذ والانتجام بسبب الظلم وقالوا إذا في وعيد على الظلم في وعيد على الظلم وهنا ما هو الظلم يعني الظلم بكل انواعه لأن الظلم قد يعطيه بان تتعدى على الآخر بالضرب أو بأخذ حقه وبالظلم يعني تعت الله وقال ولكنهم يظلمون حين اعطى ربي نفس معصية الله فقال اذا الظلم يعني معصية الله أو الظلم بأج يعني سواء كان معطيات الله لنفسك أو في مخالفتك للرب فقط أو في مخالفتك للرب والاعتداء على الآخرين فهذا بيسبب لك هذا بيسبب أهل إذا لأن الله أحلك جرة كاملة بسبب ظلمه ألا في إنتبه الإنسان إذا إنهم عرض سخط الله عندما يكون عاصب الله في إنتبه الإنسان يرجع إلى الله ينبه إلى سخطه. إن أخله أليم شديد أخله مؤلم وما جهد أحد ذويه يعني وشديد ما أحد أجه يعني ما حد جهد يأخذ مثل أخذه ولا حد جهده إلا مثل إيلامه كذلك يعني, يعني مثل ذلك ومثل ذلك أخذ أخذ ربك إذا أخذ يعني ربما ان في اللجنة من كل الأخذ يعني لان ذكر هنا يعني عدة قصص قالوا مثل ذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى يعني في كل ما أخذ أي يعني أخذ الله بدون شديد وفيه تعديل عقوبها لهم حين ما يؤمنوا بالله وفيه سببها حيث المعنى في السن ما ان الله بيظلمهم وكاننا في كل حين قلوا إذا أخذ القرى في أي في يعني كأنها عادة الله وسنة الله في كل ان إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إن في ذلك هذا هذا الكلام وهم في ما ذكر اه وعلامه الذي يخاف الذي يتامل ويدري انه يوم حساب وعقاب الذي يتامل بهذا الامر الذي معادنا يعني المفروض ان ينتبه للاخره لا من هذا الشيء يعني هذا في عبره لمن خاف عذاب الاخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يوم الاخره يوم مجمع له الناس باجمع له الناس كلهم الناس نائب الفاعل مجمعا له الناس وذلك يوم مشهود وذلك اليوم يعني يوم القيامه يوم مشهود ما معنى مشهود يعني قالوا هنا يوم مشهود يعني مشهود فيه يعني الناس باشهدوا في هالاشياء العجيبه ما هو مشهود يعني باشهدوا اليوم ما الايام بيشهدوا كل يوم يعني كان بيشهدوا اشياء غريبه في هذا اليوم وما نؤخره الا لاجل معدود ما ناخر هذا اليوم يعني يوم القيامه الا لأجل اجل معدود ما معنى الأجل هنا يعني إلا الى وقت محدد ما معنى ما ناخر يوم القيامه الا وما نؤخره الا الى لبط محدد لانه قال لأجل المعدود يعني الاجل والمراد بالأجل هنا على الدنيا المده الى يوم القيامه من يعني من حين خذن الله الى يوم القيامه هذا اجل فليذا قال معدود يعني له اجل قدره الله للبقاء في الدنيا وللامتحان الامتحان والتكليف وعندما ينتهي باين ماجي والله حاسب يعاد اذا الله, الله باخر العقاب لأجل هذا الاجل المحدود لانه قد حدد الله اجل ليوم القيامه فان في هذا التحديد اذا نلامه كسن كنا في له ما هو الا اجل ما. لانه قال ما محدود يعني ها مده ما هي مبلغ ما هي بس ما لأن بمعنى المدة كلها يعني ما يعني ما اجل كلها يعني, كله. يعني كم الأجل. كم من اجل هنا المرض ده مب ما بيأخر هذا اليوم ولا ميعاده إلا اللي عنده لانه محدد أجل معدود يعني وقت محدد كما عند رب هذا با يعني با تكون ميعاده ويجي هذا اليوم يوم حساب الرجع يعني ربما ان يزيد انه ما هو يعني ولا لا سواء ايه كان شيء أجل معدود يعني لا سواء هو جنب بحيث يقول بس زين قال ان يا ايها المعذذ زمنه لا دليلة. كان يفهم إنه إنه كثير في انتبهوا الله يعني انهم يعني الله ما يعجل ما, هذا يعني ما في الدنيا عاجلة ولا الله الى يوم يعني اليوم الذي يحاسب كل انسان على عمله. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شدني ومساعد. يوم يأتي يوم القيامة. يعني اليوم الذي يأتي فيه يوم فيه؟ قال هذا اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه. ما عدا أحد يتكلم إلا بإذن الله. يعني لا يقدر كل الحكم لله ولا عدا أحد قال ولا أتكلم اي كلمة. إلا بإذن الله لا تكلم نفسه إلا بإذن الله يعني أن الحكم المطلب لا حلم الداخل ولا حجم معارض ولا حجم نادش ولا حجم ذويه وهنا قال منهم شكيل وسعيد وبدأ أيها البشر من منهم جديد محكوم له في جهنم ونعوذ بالله ومنهم سعيد في هذا اليوم إذن هذا اليوم هذي بأجي فيها الجزاء الدنيا عدم على مرحله تكليف ما هي داب للجدع فالسعاده في الدنيا ما هي سعاده مش في الدنيا ما اقدر ما هو له مرحله امتحان يحاول يستغل الله عز وجل للاخره ويجهز ايش يعني مكان في الاخره كفمن جنوا سعيد فاما الذين جبوا ففي النار ففي النار لهم فيها ذخيره وشهيق فأما الذين جقفو في النار لهم في خالدين فيها ما السماء إلا ما إن ربك لما خالدين فيها ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد لا السماعة. لا السماعة. وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السماوات وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّهُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٌ هذا هو جايوبة الناس يعني ما بلاب اسمها إما الشديد وإما سعيد ما عبده غادي فالشديد فَأَمَّا الَّذِينَ في فَفِي الْنَّاسِ لهم فيها زفير شهيد أو زفير وشهيد. الزفير قالوا حين خرج واحد النفس والشهيد حين دخل واحد النفس لكن أصوات. أي مطرود؟ عدد أصوات لا ما أبي أسمع إلا هذا من شدة الألم. ما أبي سل يتكلم ولا يريح في كثير من الحاله وأحياناً يجوز زي. يعني في حالة مختلفة. وأحياناً ما يصير يستلم نائياً وأحياناً بيد يعني بيدعى إن الله يعيده وأحياناً بيدعى إن الله يخفف عنها العذاب فقال يعني كان هذا في كثير من حالات بيجوا مبلغ زي شهيد وزفير يعني ضيق وعذاب شديد يلعب على الحدود وبيجوا ضابط صوت عالي يعني من شدة ال الارم وشدة الاضطهاد اللي في جهنم فمنهم شجار لهم فيها زفير وشهيد خالدين فيها والمشكلة أن بيقول دائما خالدين فيها يعني في جنه بيقول أنا على الحال في شر في الصوت قالوا بجذم زفاده ما خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض والسماوات والأرض بدم دائما في يوم وليمة الله عز قائمة دائما لا بده الله السماوات ما أصيح الله ربط الله يغير فيها ما علي بها السماوات الله بأسبر غير فيها لأنه باجي بها يعني خراب باجي بها لكن ويغير فيها لما ويجعلها محل يعني بحيث أن تكون على يعني لسعادة الإنسان لسعادة المؤمن حادث بها ويجعلها لشجاع الكافر خارجين بها مادة من السماوات والأرض الخلود يعني حين يقول جب ده الإنسان كذا الذي شقيف خلاص ما عنده أمر ما إن ما الجنة للجنة ولا للنار ما شقيف ولا سعيد والشقيف يعني ساعات هيلعب بعد الحدود قال تبغش النار دائم دائم فالنار ما تخرج منها وقال في حالة مشدة عجيبة فقال ما بلا يحتاج جوزة في رشيد من أخواتهم خالدين لها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قال دائما تستمر يقول ما دام السماوات والأرض يعني دائما قال إلا ما شاء ربك هيا وعاهم ضنها ما قلت هذه إلا إلا شاء الله من قبلهم يعني ما عداً ما إلا شاء ربك ما إلا شاء ربك لأنه خطر ربنا المأيجة قال يعني في أهل غير مباخره فنجي بذرحين إلا ما شاء ربه أخذ عرفنا ربي يشاع الخلود يعني بذرحين تأمّل أنه يجبون إشكال لبعض الناس لا يقول إلا ما شاء ربه يعني النبات يريد أن قلنا قال إلا ما جاء يعني لا إذا بده وإذا بده خلوط ما بده إلا ربه لأخي قال ربي لا حين ما هم خلوط لحاج يقول ذلك الصلاة هذا يعني درينا إنه ما بيشاء وما قال إلا ما شاء وما بيشاء إذا هو عاد فاجه يقول أنا كارفاجه يعني نبيذ عاد كل مع النفس الخروج هذا والاستمرار عاد عاد بقدرة الله يعني ما مشي هنا بأجبر ربي وإنه شيء حاجة ما جهت ربي يعني هذا الأمر الله إن الأمر هذا بيدي أنا نقول كل كلها رتب خالد يعني خارج عن السادة عن عاد الأمر بيدي لوش أنا أسميت لو أخبر لو أخبرنا ما وأخبرنا بأن إيش بنماخرين هذا وذي يحاول يعلم إيش عذر والله زبلا جل يعني هذا هذا جل إن نفسه ولا أبليس يدخل على واحد ويخلي مني نفسه إن بيج كد شاء الله إن بيج الله يخرجه من من جنه وما عندهن كهدق بحر لأنه قال إلا ما شاء ربنا هذه بيرافع أي بسيط الأمر إن بارد من جهنم نقول للآهلي بعدها الآهلي بعدها لأنه قال وأم الذين زائجون بريء يقول في الجنة هل بيني إلا ما شاء ربنا؟ هل يقول البعض أننا جنة؟ ماذا ما أدري؟ هل يقول كلنا تقول ذلك؟ كل ما حد إذا نفهم الله ما جاء ربك إذا يفهمنا عن هذا الأمر، أن هذا الأمر يعني ما ماذا يفهم تحت ما الله ما أدري. يعني ويفهم أن ما يمكن دخول أي أحد ما بلا إلذذ ورقي مرض. ففهمنا في آيات كثيرة أن الله ما شاء إلا إلا بدع من دخول الجنة. قال خالدين بأن ودى السماءة الوظف إلا ما أشاء ربك إن, ف... إن ربك فعال ما يرد أبا من المحيد إلا ما جاء يعني ما الله سهد إن ربك فعال وذي وديدي... يعني ما قدره له وحده وذي فيه فعال ما أراد ولا أحده رجله ولا أحده هذا يقول لنا أيضا يؤيد إن التفسير إلا ما شاء ربك لا اللي... أراده البيان يل... من قدره له وحده ما يحسن الله بيؤيد خارل بعض الناس وأما الذين سعدوا وامل الذين يدخلوها في, في, في الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا ما يعرفه كان خالدين فيها ما دامت السماوات والارض يعني الا ما يعرفه إلا إلا, إلا, إلا, إلا, إلا, إلا ربي يعني عادي ما هو خارج عن ربي يعني لا يريد الله إذن الاستهناء ما يفهمنا لنا الأمر ما زال تحت بذكرة الله وأنها الله هو بفر هذا الموضوع نعم حيث الله ما يعني وإلا إذا شاء الله والله إذن تقدرينه بيشاء أو ما بيشاء عطاء غير مجدوذ هذا كأسى الجنة كان غير مجدوذ لا بالله هز. أن أي نعمة في الدنيا أكثرها تحتاج مجدوذ تحتاج مجدوذ فكان من العجيب إن بعضنا عم في الدنيا بالله ما بنعلمه تروح على فواكه والثمار بيمعان تجيب عوارض وانجأ وانجأ هذا ما أنا ما بشيء من ذلك نهائيا مستمل على طول هذا النوع واحدة وعبدة مثلاً إن إن النعمة في في في الجنة بيكون لها يعني بيكون يعني بيكون على الثمرة مثلاً به اللي ينعرض نعم ما, مرضوعة. <partic seconds>. ما, ما من يوم غير قال قال في, في يعني لو يعني لا يفكر مثلاً أي مرة ولا مرة في عمره طعم زيادة. <ال> وبعد اللوتك ما بيقى حياتها ما عبت ياكا كل زمرة. وأي شيء لو يتوفى الله تدرك خلاص مثلاً لا مثلاً بكرة أحيان الله ما أجل كيف جاء وطعمه لذيذ وجاء مثلاً الله عليه الله خلاص, مالك. مالك. خلاص. ما اشترى لك ان تكون هناك الله من كان ان تكون هناك افضل من من عشر ان من لبن ان من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من شيء ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل ما اجل ما... ان انه يبقى يعني على أحسن طعم، على ألا طعم وعلى ألا مذاق بقى يبقوا دوافع، لا تجلس يعني مليون سنة كذا وكذا وستمر وف تستمر فيها وعلى. ما يتغير الطعم، الطعم نفسه يبقى، فالله سبحانه وتعالى جعل ما في الدنيا كنا نتمتع بعض المرات يعني يجي بالطعم بطعم ندري بالمسعة و بيجيه المسعة تصيرة بيجيه ندري ماذا نخلق نخلق سمسع ما بلان نجرب فيه نتعم ورجع ندري يقول هذا عندك ستطع ملاته بايجيه يحسن منه ندريه ثم الرأس على طول فلذا قال في قال ايه ندري ما قال في السلسة الار... الزقرة كل مروا بقوا منها من سمرة سفر الزقن قالوا هذا اللذور بقنا النقرن وأتوا بهم تجاه بهم قال سبحان الله نفس لي هذا اللي كناه أول مرة نفس الطعام نفس ال... ربي في ثاني مرة وقال هذا اللي أنا ويلا كل ما هذام ربي قال نفس الطعام الأول ما ب بب... ما تغير طعمه لو يجي كماله لو, لو ي... هذا لأن لأن المراد الجنه نعم وعد هنا ما بنقطع وإنما هذا نسند قطع في الجنة فلذا يعني يعني هذا أمر يعني ما الذي يخدرني؟ يقولنا رغم في الدنيا مبلات هذا أن الله نحن نجرب نجرب فيها يعني تجرب فتى، وفي الآخرة بادي كل نعمة ذكرها وكل لذة بادي مثلها أبعاد ضعيفة وكنت ساملك على طول ما لها نار. وأما الذين ساعدوا في الجنة خالدين فيها وجوه المخلد الدائم. ما دامت السماوات والأبو إلا ما شاء ربك عطاءا غير مجدون فلا تكفي مريك مما يعبدها هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم من قبل وإنا لم وفهم نصيبهم غير من قرص فلا تباها يجلو لا يبيع عبدالأثنان ولا يجي تخفي نفسك أي شك من يعني من إصرارها ومتنسفهم بعبادة الأثنان ما بيعبدالأثنان يجلطرهم بيع لأ لأباهم مهما ذلك من قناعهم عندهم وإنه أحد كما رأناه معهم فتر معين ومنسذنين ومتشددينين يقولوا باجوا معهم هذا يقنع قال ربي ماذا ما معهم جيد قال ما بالله يذكروا منهما يزوي أباهم بس ما يعبدون الله كما يعبد أباهم من قبل وإن نالوا ووفوهم نصيبهم غير منقص بايجي أجيلهم نصيبهم ومبايجي لهم زي يقول بايجيلهم زي نصيبهم أثر النصيب يستعمل في الخير بايجي لهم زي قال لي ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من من الممكن ان من والمراجلين بالنصيب يعني جزاء اعماله ولا هناك فنشي ولا قد آثينا أموت الكتاب، <تصفيق> <تصفيق> يعني ما هناك يعني يعني كل عمل بيعمله وكل لحظة بيستمر فيها في هذه المعبتية الله باي حاسبه عليه والله باي ايه لأن الله باي ايه يعني ما بي وكل شيء محفوظ ما يمكن نساجي من اي جيه وما هو ربي ايه يعني وباي يقرب من جزاء عليه على كل عمل وفي الواقع أن معصيه الله يعني في الواقع إن أي معصيه بعد ما الله عليك بالنعم كلها ويقول لك كل خير وأنت ما, بتت... ما بتتحرك ولا تسوي أي حاجة الا بنعمه من الله النظر بنعمه والحركة بنعمه والنفس والاكل والشرب والكلام وال... ورجع بعد ذا كله ووفر لك كل شيء ويرجع يجيب شريعة يدلك على ما أسرع في الحياة ويأبلغكم كيف ينظم على يعني الحياة لكم وكيف يعني يعيش في الناس يرتاحوا وعندم باي يدفهم وباي يسوي لهم وباي وبا وبايرجب وبعد كل لا تبغي تصير الله يعني ما تبغى واحدة كبيرة بتغرف لأنم قد تستاهل يعني تبدأ الحين كما به واحد أنعم على واحد وبيه يستنبه وبيه يعاني له كل شيء وقام على عباية وقال ناس كلهم يدمه قد هو يستهل يعني يستهل يعني التوفيح والدم الشديد وما هي شيء كل ذهدي باين على هذا الشخص يعني بالنسبة لله لأن نعم الله علينا عظيمة يعني عظيمة ما بالشيء من هذا حين بده تعودنا على والله يعني ما عدلت للحام والله في الواقع يعني بسر حيني نعم عليه الله ما ذهن بالبطر فهذا نعمة كبيرة هي يعني لو يدها في ملك الأرض كله سيارات والكل ما بدها بها وتعمل والله ادهاك كله ما حتى نتجعب ولا أسوي ولا حتى يدعى ولا أفكر ولا مجلس لها نعمة كبيرة نعمة كبيرة نعمة يعني عجيبة يعني يقول لأن الناس بيبدي أم الله كلها يحافظ على نظر حين أدخل هذا النعمة؟ ونعمة ثانية أسلام ونعمة قدرة الحركة والكذا والو... نحن كل واحدة منها تسوان بريكا في المغرب أنك تطيع الله وتبعد تشكره وتحمده غاطل ويوصل لك حاجاتك يعني حاجاتك ضرورية لجلل الهواء والماء والكذا لو تحرم من حاجة خلص تبدي مغراب كل ليلة فحين ذن عن كلها اكره في عي ربي بما الإنسان جاي بده شيء دي جباه وتطيع الشيطان اللي بده يشتي دي ما بالله عداوه الضغف ابي شتي خرج من الجنه ويتحدى الشيطان يتحدى ربي وين تروح مع الشيطان وتخرج على اه انام ربي بده يسال الإنسان يعني ايش العذار العذر ادم ما حنجوه بايش يقول يستمر فيه بعافيه الله ولا نعم وغا بد اخي الكتاب بخت الى فيه ولولا كلمه سبقت الربك لبقي بينهم وانهم لفي حكم من ريب قال لاغا بد اخي ناموس الكتاب اذا جاء الجسم جاء من الكتابه ناموس يعني ما رضوا ناس ما يعني كان البشر كذا عاده من اوكار والتكذيب حتى على الاشياء الواضحه والعماء فهذا في تتمه الرسول الله حين يدري ما هو احد منهم كذب تكلموا فارتكبوا كل لكسق فكني يعني ما رضوا يعملوا بها ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم قالوا لو ما لمن الله قد جعل الحكم كذا او قد جعل الامر يعني تسبقت من الله كلمة بأن بعي على الناس في هذه الدنيا مخير بين فعل الشر وفعل الخير وأن بعي يتركهم على اختياره ويختاروا الأش ما يريدون وأن الله بيرجع إليه آخر جزاء في آخر, آخر. هذه الكلمة تسبقت من الله لولا هذا لولا تسبقت من الله هذا الشيء إنه من عجلان في شيء يقول. الله ما يشيغل حين اكناسه في الناس ولا شيء في, في حين ما يؤمنوا خلهم لا يؤمنوا والله باي كلن يقول من يقول ايش على عمله اهم شيء انه يعرف الحد ويعرف الباب وكل بعد يختار ولولا كلمة سبقات من ربي انا قضية بينهم من يقضي لكنه شيء ربي في اخرا اذا الله اراد ان احنا يعني مكلفين الان ومختارين فالله اراد ان احنا ايش إن على اختيارنا قال الله بي بينهم وإنهم لبيشكِ من أمرين. ومن بي من هذا اليوم؟ من هذا اليوم؟ وإن كل اللي ما له يوفي النوم رب قال يعني الـ الـ هذا وربنا والله والله في فصل وربنا كلمه في سبع مرات ربك خلقني بينهم. نوما وين نام له من لا هني يعني لا من يعني ما الله مجموع له الناس هذا في الآية من مهام عليه في, في خلاص النورثة يغادر القارئ. عايز يبصي جملة. نعم. إحنا إحنا سياك كذا قال. ما رأبلك يا خليمة من سبقة من ربيك الله ربنا بينهم بالعكس وإنما من بيشكمنه. مريء. في شك من هذا اليوم. عادا وين كل يو.. اللي مشدد جميع كل لما ها ايه قال لا لا يوفينا نعم وقلنا له ماك جاؤوا هنا محفظهنا كثيرا يعني كلنا لا والله لا في هنا جيل والله هنا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 وإن كل واحد منهم إيه؟ وإن كل من المخالجين والمسترجين ما ما لما كل لما لما إن كل لما, لما, لما لا لا و لما, لما, لما لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا لا لا لا لا لا لا ولكنك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك لا <تصفيق> جيبوه لما يذعن لما مع ما في ثلاث مين مين زايدوا كل لا بي لا قال وإن كل اللما النام. يعني وإن كل اللي يوفي النام لا ربك أعمالهم عمال يعني أجل. مقابل اعماله ما جزاء اعماله انه ما يعملون خبير ما يفوتها اي عمل أي عمل يعملها الانسان سواء عند الناس ولا لحاله ما يفوتهم سواء يعني لو لعب الانسانيه جيده او نيه الفذله فالله خبير كل عمل وحافظ له ولا انكار فبئس بل جاي حاسب عليه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعو إنه بما تعملون بصير قال هنا باستقم فين إيوك لأن الله حاسب على كل عمل وكل والإنسان حاسب على كل شيء إذا استقم انت كما أمرت كما أمرناك استقم ومن تاب معك هو استقم كانك قالوا من تاب لأني ما يبهر بب ويقول ببعض مرة فيهم وكان ولا تطعو وكاننا بيقول لا تجدوا فيه يعني لا تتعدوا يعني بعد المرات دي بعض الناس دي بيعبد ربي ويزيد ويزيد لا دي بيقولوا بيغالي بيغالي لما ايه هومان حر يزيد في العباده كذا لما ايه يعني يزيد في العباده غير ما أراد الله لما يخلوا فقال ولا تبغوا يعني لا تزيدوا ايه يعني لا تبغوا تزيدوا على امامكم الله فاستقيم كما أمرت ومن ثاب معك ولا تطاو إنه بما تعملون بسيط. آدم يعني بسيط بكل ما عملكم هو يعني هو عليها هذا قلنا فاستقيم إذاً على هذا حيث ما يقول كل واحد بأيينه جزاة ولا إن جعلها على الدفاة السابقه لأنه بعد ما ذكر كل دفاة عدان هذا دفاة الأنبياء قال فاستقيم كما أمرت يعني إذاً إن سنة الله كذا إنه يدعي الناس وهم بيه بيه أجه بيرفضوا وبيكذبوا فانت ما عرف منهم استقم واستمر على على ما أمرناك به ومن آمن معك ولا تطوف ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون قال ولا تركنوا إلى الذين قالوا جرب أبكم عن المال لا المال لا مال لاكن تميل إلىهم وترتاح لهم وبدك جالسهم وبدك وبتتجلس وترتاح على عاداتهم على طريقتهم على نظامهم على يعني على يعني لبعض الناس يعني بعض الناس برتاح بيرتاح لهم بيرتاح يرتاح على الأشياء اللي بيسوها حتى لو يغلب بيرتاح على اللي بيسوها ما يرتاح على الناجيزه ترى هالأشياء دي قلت لها قبل لا حتى لكن مثلا يوم بيض نظفه تن تنظف هذا بيديه هذا مثلا منهم مثلا لكن مثلا من بعض بيحاول يعني إذا راح على صورة يرسه لأن ب بدي يسوي مثله حتى بيجيب أشياء يعني يجي واحد مثلا حلقة وسمه لعب لعبه. وراه مثلا. يشوه رازه لعبة وراح يسبرو يحبونه حتى يشبه رازه وراح ويمكين يروح عليه ويرجع يستوي بيسبرو يعني يعني كان ببمواده عكره قال لا تركنوا إلى الذين ظلموا يعني لا تميلوا إليهم لا تربو فيهم لا تهابوا تبرو إليهم لا تنكيفوا على شيء يعني الأشياء اللي هم بيسوها كلها مايلى إليهم والمحب لهم والمحب يعني وراءه بالرابط في مجالسهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار كان واحد من العلماء جالس معه وقش علىه وبيصلي ماره. قال ده قال لا ندخل إلى الظلم فاتمست النار قال ما إحنا يعني ان إن حين تميل اله ولا تدخل إلى ظالم فاتمست النار يعني صفة الظلم يعني حين هنا نعصي ربي ما نبلن ميل إلى ذلك نعصي ربي يعني نفس الظلم كبر العدد زاد وكان عبد يمنج نجاة واحد منه إذا ربي يتهدد على ان دام الظالم ربان كيف اذا عاد برنامج دي انت فال لا لا ولا ترك الذين ظلموا متمسكين النار وما لكم من دون الله من اولياء وما عاد مع واحد قال الله كمن أحد معاد حدنا خير قال غير الله من ما لقذن الله أن يعثم لا تنصرون ثم لا تسمون ولا يذبح عنكم عذاب الله ما أبغى أحد حال مفعك ولا يسوي لك أي شيء ولا عدى أحد حاملا تنصر يعني تمنع تمنع من الأشي من عذاب الله وأبي مسقلات طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات في السيئات ذلك لكرار الذكير فأبي مسقلات طرفي النهار قالوا الطرف الأول الفجر من الفجر بداية النهار والطرف الثاني العصر آخر ثلاث دي آخر ثلاثه عصر ثلاث النهار المغرب دي ثلاث ليل هذا طرف النهار الفجر وزلف من الله قال معنى زلف يعني ساعات من الله مثلك أنها أتيها معنى ساعات تقرب فيها تقرب من الله مثل زلف كان الزلفاء يعني الدرجه يعني مقربه يقولوا اذا كان فيها معنى على التقرب معنا ذلك كان الساعه تتقربكم من الله ويقول من الليل يعني وساعات من الليل وكان لأن فيها قربها لله الله من الصلاه ان الحسنات قال اي طرفي, طرفي النهار ودلهم من الليل ان الحسنات يدفن السيئات يعني ادي الصلاة الصلاه فاذا عدم انت ما تنفع قال لك هذه من الحسنات والحسنات تدل بتزبيات اذا كانه بيتكلم قال اولا عمم ان الحسنات تزيل من السيئات وكاننا نفهم من المرات خصوصا لا الصلاه بعد تزبيات فكل الحسنات كل الأعمال الصالحة بتذب السيئات فالواجب ان ينبه ربي إن ان الاعمال الصالحه هذا كل ما حاول الانسان ان يحافظ على كل ما فعلت في إنه يتغلب على السيئات فإما يوم معناها ثلاث يوم معناها ان لا ان القربات القربات الله تساعدك على الصلاح تساعدك على الصلاح يعني ما ما بلا من ثلاث احنا بنسعى يكون فينا الواحد واحد وباقي لها اجر وما ندرياه عاده النوافل في الوابع بتأثر فيك بتخلي يعني بتاثر فيك قوة على الشيطان وقوة على طاعة الله واستمرار جبهه بتنفع الصلاوات لنا بتقوي إيه بتقوي صلاتك بالله وتقوي اتباعك بالله وتذكرك بالله ويجون الله بتذكر الله في هذه الأوقات في الله حضاس وتتذكره وتنته الله ونحن بترطب كل الأقفال فيها وقال هذه إذا حسناتي من السيئة الأعمال الخانقة بت بتمنع الأعمال الس السيئة بتمنعه وتبقى وتخلي يعني فعلنا بس تمنعها من الناس وتخلي تبلغ عنها. بس ساعة إذن هذا هذا تفسير وتفسير ثاني إنه يعني السياحة يعني المعاصي حتى الكبيرة وتفسير آخر الناس المرض بالسياحة الصغيرة وكما ذاللإنسان الحسن يعني الحسناء تفعل الجروحات بيعني بيعفّر الله الناس الصغيرة يعني الأشياء الصغيرة هذه ما بتوحد الله عليها فيها النم ولا فإن الله بيعفّرها هذه ما تستجلت بها لكن المعاصي تستجلت بها ما هو هذه تفسيره، إذا الناس يعني يمحيها ما تأثر من العقول نتجتني أبو كبايرة ما تنام نعاني عنكم عنها وتخلي تغلب عليها. إن صلاة نعاني مثل إن عن زحشة وقولنا لهم كيف إن صلاة نعاني كيف إن الصلاة عن المنكر؟ مع إنه بعضهم على المنكر مثلا قال مفروض من الصلاة، لأن مفروض إنك تقدم على الصلاة، إذا أنت بتصلّي تدري إنك تتوصل مع... مع الله، وتحاط مع الله، وتتمس، نفس... نفس الأوامر الله، وتج يعني المفروض في الصلاة كاملة الصلاة كلها، لأن المفروض ما هسوي يستحمل، فالصلاة نبي خاطب ربي، بيدع ربي، بيتقرب ربي، فيجو بيخرج عاد ربي بيتلحّم. يا الله يا من نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم القيامة يوم الحساب والحق يلا الحين يقول كذا ويحمد الاشياء ما على خارجه على المصلى لان كل دليل في وقت مرتب بالله شلون كما, كما جاء الواحد وقت وتذكر الاخره ومن كذا ما عاد يفكر في المعاصيها بعض المرات ما عاد يفكر في في المباح. المباحث ما عايش ما عايشتيه خلص يعني عرف حقيقة الدنيا وعرف يعني يدر واحد في الدنيا ويدر واحد في الاخرة حتى الأشياء المباحث قرب ما عايشتها بيشتيه تقرب صلى ربي فإذا ما بلعه إما السيئة المعاصي كده الله يستطيع تغلب على هذا الشيء نفس الموعد هذا ولكنك تؤثر في الانسان المفروض ايضا عليه الصلوات. الصلوات كنت تؤثر في الانسان انت تخاطب مع الله و تدعيه يا الله اني اصرار علمني ووفقني وماذا انا عبد الله وابن استعين بك وشتي كذا ويا الله انت معك حساب العقاب ملكي يوم الدين كل هذا وتنزه وتسبحه وتطلب منه ان ينجيه تخرج اردت ان ربي عندي عن عن السي... عن <تصفيق> <تصفيق> سي... بي... من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك عن عن هناك عن يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ما هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون يعني أنا وض يعني ما مهم جار تحاول تستشعر وتستنبه جار وتجلس وتدري إنك بتتواصل مع ربي فأنا ربي على وض خاصة هذه بتتواصل معه وتتزلج وتجيء ربي تا من تطلع الهدايات هذا يعني والتوقيت والسبات وتتلها معي عند قالوا يعني عند واحد بيسوي حركات. يعني حركات معينة قوم ولا تتحرك ولا تجادر ولا تتكلم على ولا تتزوي كذا ويركع يلا مثلا يرفع واسكد يعني اركع وقم من الرقع وقعد يرين واسكد كذا وقل كذا وقم حركات بلوري تتذكرها كلها ليش يعني انك مأمور بلوري تنفذ الآوامر كلها ما زاله يكون خالف أمر كن يستجعر واحد من ينفذ الأمر بجين تكون بلقوه يلقى ربي أمر لي واسكد لأنه ربي يسوي كذا واسوي كذا حين واحد مستشعرنا بنفّ الأوامر الله في الصلاة بيأثر فيها يعني أولاً بيحس إنك بيضيع ربي وإن مع ربي بيحس بشي وبيحس بربي ينتبه الرب ويعرف ربي أمراضه بس ربي كما خرجنا الصلاة بعده جه ذا الإحساس فالله قال الله فرض خمس صلوات في اليوم إذا كنت خف الإحساس ذا بيجي وقت صلاة ثانية ويجي لكن إن جوا أحد ما بلبيج على أمر عادي رح يسلي ما نبديه كم صلى ويجي يدخل الصلاة في هذا ما بيتأثر يعني يكون حار واحد يقول يتعوذ واحد من الشيطان يحارم تلف الصلاة ويركز ويتخاطم مع الله بعدين بعجور ضاي أثر في حياته كلها وأثر في يعني وفي أموره في صلحة وفي مبره يعني في صلحة في دنيا وفي آخرة قال إن حسن عزيز بن السياف ذلك ذكرى للذاكرين هذه ذكرى يعني التذكير الذي يبديه الذكر هذا يحط يخام وينتبه هذا فيها تذكيره وتنبيه واصبر فإن الله على أزياء وعجاء اصبر على إن هذا النبي ها وإن ذلك يعني اتراها قال صراحة صراحة النهار من الليل إن حسن ذلك ذلك وإقامة الصلاة فصار كل عدم الركون الى الظالمين وإقامة الصلاة وسباق التقيم كماء من وعدم الركون وإقامة الصلاة هذا ذكر ذكرى الذكر الله لا يضيع اجر فلولا كان من القرون قبلكم اولو بديه ينهون عن فساد الارض فلو كان بكذا يعني ما كان بشيء لو كان بهن القرون السابقه ونو بقيع يعني اصحاب بقيع بناء بقيع فسروه ببقى اصحاب بقيع بقى يعني من الله يعني لو كان بنغرون السابق من, من يبقوا انفسهم وذلك عدم ما الله لان الله يجعل يفضل اي عجل من عقوبه قال لو كان بنجي يعني يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي ي والتفسير قال إن البقية يعني عمر الخير وليكن نقول لكم بقية للباضيات الصالحة وكل هذه اللغة يعني لا شواهر إن البقية يستعمل في معنى العمر والحياة والإبقاء ويستعمل في معنى الايه؟ معنى العمر الصالح وقال له كان به ناس بقلوب بقية يعني بيطيعوا ربي حتى يبقينهم أو بيعملوا الأعمال الصالحة في الباضي حين دلوقتي. وقلوا بديته ينهون عن الفساد في الأرض ويقال ياه منها عن الفساد يعني يمروا بالمعرفين عن المنكر لو كان به إنه ما من جاء يعني من تخفى الكوارثة فلو قال لو كان كذا يعني ما كان بالشي إلا لا بل ما بلا جاء بذلك إلا بليلا ممن عن جينغ ما كان كذا إلا بليل ما ذي كانوا هم بينها يعني بي يعني هم فكانوا له بقية وبيطيعوا ربي وينها عن عيش المع يعني أمر بالمعروف ومنع منكر يعني هنا عيبه هنا إلا قليلا يعني لما مفهم فلولا لا كان يعني مفهم ما كان بشي هذا له وإلا قليلا استثناء من هذا النوع إلا قليلا من نجينا منهم والتابع الذين ظلموا ما أكرفوا فيه وكانوا مذيمين عند الظالمين كان كان بعرضه ريا الرسل ولا يعني ولا المخالف وشهوات ورغبات اتبعوا ما يصرفون فيه يعني الاشياء دي يصرفون فيها النعم الله منجئهم من نعمه كبيره وشو يحافظوا على الشو نعمهم ويتمتعوا بها وخايفينها تفوتهم يعني اتخذوا هذه النعم وما اشرفوا فيه يعني الترف التنعم ويعيش في ترف يعني في نعمه اتخذوا بالله اتخذوا الذين ظالموا ماكلفو به واتبعوا ماكلفو به اتبعوا الاموال هذا هو ورفضوا لرسول الله وما كان ربك لينكال قرادا ظلموا وعلام ما يعني ما من اهلكم ربي بضل وهم صالحين يعني يعني ما حال ما من اهلكم ربي و ما ما ما رضيوا عنه. إذاً الله سبحانه وتعالى عندما أهل القرون السابق أو الأمام الكثير من الأمام السابق ما عرفوا فيها أن ماش من أباء الانجذاب لطاعة الله ورفضوا استبرؤه. ولا ما من أهلكم ربي قال ما يعني من مستهين إن الله يلكمهم إيه وما عن بالي. يعني يقول من هذا؟ إيه. وما كان ربك لي مثل براءة ظن يعني إن الله يلكم كلهم ما من أهلكم ظن وهم صادقين. قال الله يعني حاو ما يُهلك القرى دون يعني ظالم الله ما كان ربك يعني عزاء النهي يقول ما كان ربك ليُهلك ما كان ليُهلك كأن يعني يعني يجبه على لا الذي يعني مستحيل مستحيل رب يهلكهم ويظلمهم ويظلمهاً ويظلمهاً ويظلمهاً فما إذن هذه تشيدنا أن رب أن الناس لا فرح ونبيه لموغيش من عذاب الله ومن الانتقام وآية له مثل هم يعني مثل راع ماله فإذا الفساد في الناس ماذي بيأدي إلى الأجر الكوالم وإلى المفاس وإلى يعني يعني يعني, يعني الشدة يعني أكثر ما يأدي إلى الفساد لا بيسبرون الناس لا بيسبرون الناس مثل راع مالهم مثل راع إلى الله إنهم ينعم عليهم بتوعج آيات كثيرة وربض يعني حتى عدم مرقبة في طاعة الله مراقبات في الرد يعني لا بد الناس بالرد يصلحون فوزهم لا بدهم من بالمال يصحون فوزهم لا بدهم بالماء يصحون فوزهم يستغفروا لا بدهم يعني كل النعم كان الله حصاربها طلعت يعني لا يعني يصلح الناس حوال فوزهم وبربي بايعن عليهم يعني نجوا بال يعني ما هو ربي يمنعك لما يظلمها من لما هي يعني أن 재�ق発 انه المغامر لا حتى لان studied اي لاس لا لا数edia حتى لانتهى الاzeit منتدرج كساء نجل بعث حسرًا يخبروني يناعدين بفالة كثيرًا عبره Strengthadronaf al spa کے統 فصلواق childrenll hynasquloucom Xord Node.化e actually REey Córd gives back home al gasjatocusedow like 216anaast video 1000 Mooreété Daniel, لا أنا ما بسناه ما ما ما تقول أنهني عبر لهم لكنهم ما لكن ما بشيء لكني لا تقبل هل هو مستند انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد يعني تجد انك يظلموه. انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد ما تجد انك تجد يعي ما ما يعني. ما هم ربينا الأكل بل ما بلاش عاد بتيجي يعني أي ذا الكلام الكلام كلهم وما من ربي وهم يعني هذا ما أكلهم يعني ظلم كذا ما أكلوا ما يستطيع أن يكون ربي ينفل و يقولهم هم جاء وأن يتكلم في سياقه وغير الأمام السادة في يقول وما كان ربي الله يقوله لا الله يقوله إذن يحب لأنه ظلم لو أن يكون ربي ينفل و يقولهم هم يا ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحدة ولا زالوا مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وسمت كلمه ربك لأن لأن جهنم من الجنه والناس إجماع هذا قال لو بدربي اذا الله جعل هذا الدنيا دار اختيارات ودار امتحان ودار تكليف ما يصير أن ما يصير قصبة الناس يجبرهم على أن يفرحوا ولا لا رب بدربي هذا الناس امه واحده كلهم تبا كلهم جاد من جلهم لكن ما علم ايه ما علم اختيار ولا علم اجر ولا علم ذواء فلو جاء ربك لجعل الناس امه واحدة من اجعلهم امة واحدة ولا يجو بينهم اختلاف ولا يجو لكن ما يشتي ربك اشتي ربنا مكلفين كل واحد عمل ايش يعني كل مخيرين كل واحد حتى لو دخلوا في الدين عادة مخير ما يعني انت مكلف وانت مخير لو الدول الإسلامية يعني شديدة ومتناسكة هذه عدل إسان خير جاهده يأخير جاهده يطيع لما أشياء كثيرة أنت مخير فيها، ما جاء حديد لك عليها حتى صلوات والاشياء اللهم بلمية فهناك أشياء كثيرة يعني الإنسان يبقى لهذا السيار مهما كان طلع أراد هذه الحياة كذا عندما أنت مخير يقول لك أن تختار فإذا اخترنا الفريق الخير أثابك الله وعطاك يعني أيش ودخلك الجنة وخرمك فيها وجاؤ لك مقابل عملك، عشانك على مكانه رضيع. ولاجي أيش إذا ما رضي واحد أيش جا من الجنة؟ فك الله. ولو شاء ربنا جعلنا جمة واحدة. يعني لو يصير ربي يعلم يعني كان حين كان النبي بعض المرات بيحاول بيجور يلبس زي ما عين فعيم ولا يرضى أي لبس قال أنا ما يصير ربنا ما ليش ما هذا؟ ماذا يفعلون هذا هو في الدين ما العرب ما هذا العرب من هذا العرب واحدة هذا العرب من هذا ما من هذا العرب من هذا العرب يجعل هذا العرب من هذا العرب من هذا العرب من هذا العرب من لا العرب من ما جعل الله الناس جعل ما جعل على هذا الصحيح. بل جعلهم مخيرين فلذلك لا جعلهم مختلفين كثير من الناس يعني عن الله يخالف طالبين عليه مخالف الظاهر ان نقدم معنا مختلفين ان فيها مخالف اي لكن الاظهر ان احنا الحين نقول الا من رحم رب يعني ولا يزال مختلفين يعني مخالفين ان احيانا كلمه مختلف يعني حيف مختلف الا من رحم الله الا من رحم رب ما مع مختلف كانه مختلف يعني مخالف خارج عن الهدف وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ هذا الحين بعض الناس يقول ولذلك خلقهم يعني ان ربي خلق الناس اللي يختلفوا هذا بعيد كل البعض ان ربي خلق الناس اللي يختلفوا لأنه يطلب منهم يتفضوا ويطلب منهم كلهم يعدوا وخلق الناس كلهم يجي لتقلم الجنة في مع الخير إذن هنا قال ولذلك الإشارة لي ما يجعلها إلى وهو معناه. إلا من رحم ولذلك خلقهم خلقا مجرير حمي <تصفيق> إلا من رحم الله ولذلك خلقهم خلقا مجرير رحمه ولذلك نعمه اللي نعام عليهم وإتخاذهم ول... الجنة ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وإن يتعني باقي يحصل هذا الكلام ويقع ولأن الله بيتوحد وإن ذا يعني أخبر بأنه بايم لأجل إملاء جهنم من الجنة والناس يجمعين يعني إن به الناس باحساء يدخلوا جهنم وإنه أعمالهم باستئذان إلى جهنم لأن لأن جهنم من الجنة والناس يجمعين يعني ما ما أجبرهم الله على أن يكونوا بل تركهم وأكثر من هذه يعني وجد وعدوا. وعد وتوعد من ايه من خالف بيجب الجهنم وقال ربك بهناس باي خالده بهناس يدخلوا جهنم وتمت كلمة ربك لأملأنا جهنم من الجنة والناس يجمعين هذا من قال من تبع لا هناك معنى السابق <تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان وضعين الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على محمد وعلى عاله وضعنا <تصفيق> في آخر سواة فوج آية 119 فضحة 235 ومكان عني 2 قرامة 20 من يوسف لكن مع رب الله يمكن ليلة خغرة ليلة سيسا مع لا أجي ليلة وليلتين مع الجهدنا نكمل يوسف فأنا نكمل سيئة نوقف عن سورة يوزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلنا قص عليك من أنباء الرسل ما به فؤادة وجاءت في هذه الحق ومويضة وذكرى للمؤمنين فكل الذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله عيب السماوات والأرض وإليه رجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ختم الله السورة بقوله وكلا نقص عليها من أنباء القسل هنا أهلناهم كل هنا من التنوين شيء من الآله من أنباء الرسل نقصه عليه وكل النقص عليه من أنباء الرسل كل شيء أو كل نبع أو كل بسطة من أنباء الرسل هنا بينها بقوله من أنباء الرسل بين قال كل النقصه من وإيش وشود الكل قال من أنباء الرسل يعني جاء معنا كل شيء من أنباء الرسل او كل قصة أو كل نبع من أنباء الرسل نجار نقص عليك انا كلن مفعول نقص نجص عليك من انباء الرسل او نقص عليك كلن من انباء الرسل ما نثبته ما نثبت به ما هنا بدل من من كلن الله قال نقص كلن من انباء الرسل ما نثبت به نقص ما نثبت به لا ما هو لا كل كل من قص كل من أمبر نقص ما نثبت لأن كان هذا الذي قص تمام من هذا كل من أمبر هذا كل الذي يثبت فيه هذا هذا كل من أمبر الرسل إني قال كلن وإذا إذا نقص ما نثبت به فاذك لنا الله الحكمة وفائده من ايش من هذه القصة القصص انتهاء تثبيت لفؤاد النبي تثبيت له وتقويه له وتثليه له تثبيت له يعني انه يثبت على الطريق وعلى على ما ايش على الصراط المستقيم وعلى هدي الله لو حصل ما حصل لانه بيروا اش كان مع الاولين مع الانبياء واش عانوا سووا ومع ذلك واستمروا في دعوتهم وبيرى كيف إن الحد ينتصر فلذا أش يثبت يدعىه على أش فلذا مثل الآية الثالثة قال فاستلم كما أمرته بعد ما ذكر هذه يعني كثير من القصص قال فاستلم كما أمرته وبيعرف إن الله أش يعني يعني ما هو مثله كيعرف بيظهر يعني عيانا بتخلي واحده بدخل الرسول يعني تقوى ويش ويش فعل عليه الأمر فلذا قال ما نثبت به فواده، وجاءك في هذه الحق وموعظة والذكرى للمؤمن، جاءك في هذه، فالبي في هذه يعني في هذه الصورة، جاءك في هذه الصورة هذه الإشارات هذه شير لله هذه يعني هذه الصورة، وقيل في هذه يعني في هذه الأنباء، جاءت في هذه الأنباء ولا في هذه الصورة الحق. يعني كل ما ورد فيها من أنباء ومن قصص ومن أخبار قوائم يعني تعالمه حق وجعك في هذه الحق وموعظة أيضا وفيه موعظة يقول للنبي وموعظة وجعك موعظة وذكرى للمؤمن جعك في هذه الصورة أو هذه الأنبع الحق وموعظة وذكرى للمؤمن حين يقول جعك موعظة لأنه في يذكر الله كيف كان مصير الاجء المخالفين لله أو هذه لأن خارجين عن ضاعت الله هذه بابو الدخول في دين الله كيف يو مصيرهم يعني النبي اج يعجلهم الله العجوبة فيها ما أظن الإنسان ينتبه في حياته طبعا يعجل الله العجوبة ما عند إبراهيم تلاف الأمر وأيضا فيه إذا في ذكر الآخرة وذكر يعني يعني بين لنا الدنيا وبين لنا الآخرة وكيفنا الآخرة يعني شد في الآخرة عندما قال قال لهم في هذا في رواشحه وعندما قال إنه بالجنة ناس سجدين وناس سعيد مع عبد الله يعني ما بغير الحالتين ويذكر أوصاف لصحاب الجنة وأوصاف لصحاب النار فهذا فيها ما يعني بتحرك الإنسان تدفعه إلى الامتثال وتدفعه إلى السبب المفروض إن إحنا حين نسمع هذا الكلام ونفهم يعني والله بيقول هذا كلام يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله إذا إحنا المفروض إن إحنا كن نستفيد مما يقال لأنه يعني الآن بس بعض الناس بزعم من موعظة إنك توعده والله إن يل موعظه كم علينا نواعض يعني ما كأن ما هو لا توعد بعض الناس يقول كماعد كذا نال رعب؟ بتوقع بنال ماشي بعناه، ولا إحنا جارين وإذا عارفين، الله يقول الجامعة إذا للنبي ماش بعد النبي؟ فإذا يحاول واحد يستفيد من الموعظه ومن التذكير ولا يكون يترفع وعندهن جدوا في مكانه مادي يعني إيه مع أي مع الى موعظه هذا من ناحية ومن ناحية نحاول الواحد يكون يستفيد يكون يستفيد مهما كان الأمر يعني لا عد منفسنا كذا مع الناس نقبل أي كلام يعني بعض الناس بعض الناس غلط قدو قبرمج نفسه إنه لا عكون يتقبل شيء ولا يغير في حال شيء ولا ي... في سلوة أي حاجة يعني قدو من مع سلوه من أياً ولا جوه هما جي ما هو نافع بيقول بنفسه بي ما هو نافع في أنا يا ذي أخلاق جوه هما جي وشم ذي بقول ولا نحنا ما بننسى السفر ولا نحنا بيقولنا بيقولوا نحنا قسات يقولوا ما بيأثر فينا شيء ما هو نافع في سيافر. هذا الكلام بيأثر فينا حين يقول كذا بيأثر فينا نحنا ما الباب إلى ليه إن يعني يمنع عنا الرحمة أو يمنع عن الرحمة وقول لكم يعني هي ما سبب بتقدم مثل نحن يعني من هذه الحالة من ذا الحالة المشركين وذي كان بالنستغل بننجاج حين يقولوا قلوبنا في أكنة مما تدعو له، يعني قالوا قلوبنا مغطى في أكنة ما جهدنا يعني من الذي تدعي إليه ما جهدها تفهم ولا جهدها تسمع ولا يمكن تستوعب الذي بتقول ما يمكن يعني اجمع مننا فيقولون الرسول هذا المشركين وإحنا حين يجو طب نقول ذا الحين واحد يتكلم لحظناه وذكرناه بأشياء في بدينناه في أشياء مهمة ما هو ممكن أشياء لا يعني واجبه وأشياء واضحة ما هو ممكن ما عده نافع إحنا كذا قلوا بنا كذا حجار ما هو أسر فيها شيء ولا يعني لو كم كما كم ما هو نافع يا وإحنا من ذلك يقولوا قلوبنا فيها كنا ما بالفضل ما بلا بردم إحنا بدأ أعلن الإسلام وإيه والسبب كأن حين ولدنا في دار الإسلام في حين في بيئة مثلامي أو أبا أنا مثل مين سوينا كذا ولا مجيحنا كذا يا إذا يعني إيه فالمحبوب الإنسان ما يكون يقطع باب ال إيه الأمر لحين بيقولوا على ما أملنا إن الإنسان وذي بيتحكم فيه قال ذي بيقول ما جاهد يفهم قال صدقه وذي بيقول جاهد يفهم صدقه هون في مستوى ألفان وسبع إذا باثنين قال واحد ما جاهد يفهم والساني قال جاهد يفهم، ومستوى عنبر دام كم قال ما جاهد يفهم قال ما ما جاهد يفهم لأنه يفهم، قال يفهم، يعني تأذي بيأثر على النفس، فذي يقنع نفسه إنه ما عجاهد يتغير ولا عجاهد ما عد يغير ويذكروا زال على علماء النفس وويعني الأطباء يذكروا يعني أدلة حجيبة وواضحة كيف إن يعني يعني العدد هو الرأي كيف بيأثر يعني قال يعني قال واحد دكتور كان بدرس جامعة وجاب له ابن بالرياضيات واصل واحد من الطلاب رقد فيه واحدة من المحاضرات. جاء فيه نوم مردد قام حين والدوء المحاضرة الآن ضاع مسألتين مكتوبة على التضبورة تجدر انها واجب لأن الدكتور قاب يعني ايش عمل واجب كتب المسألتين انها واجب وضوع وتجاعد يحل الاشتي يحلها يفكر من هنا ومن هنا مستريح لها جلسي عليها يعني باج قال يلا محاضرة ما بلها لا وقال ممكن اسبوعية وحل حل. حل المسألة والثانية ما حل الصريح لها أول احتاج يدور لكتب من المكتبة العام ما هو مدريه لما حلها والثانية ما عواتها أخي الله ورجع لما جاء أخذ المحاضرة جديدة ولا سأل الدكتور ولا قال شيء قال ما له ما وبتعب تعب قال ما له ما سأل الواجب قلت تعب نام بريكا قال يقولون قال ما بشي واضح قال الله علّم هاي المسألة الأول هذه اللي جاها هي مكتوبة على الصبورة جاود الدكتور بيقول به مسألةين في الرياضيات عجزوا العلماء عن حلها ما استطاعوا يحلها العلماء وكل ما جاوا إحنا إحنا المفكرين علماء رياضيات ما استرجع يعني يفكر خلاص ما استرجع وده جاء شيء عندي نبايسته دوره شيء العلماء حايجي حلها. فهذا يعني النفس نفس الإنسان ما أنت معتقد نجحت تسوي شيء بعده بعض المرات يجوا به واحد ما هو مستوى خزان كبير جار ويجا في الدراسة مناظر واهتموا باجي الأول وباقي كذا ويلا و يحتاج لا يجي معي وده وبعض الناس ذكي جار وده ما يهدي ما ما بريكه وما يصير فالتأثير هذا يعني إحنا بالنأسفر على موتنا فالذي في إيش في مثل الموعد الظهر لا أكون يقول واحد ما جهدي، ما واحد استابر ولا ما هو ماثر في ياشي ولا ما هو نافع في ياشي لا أنت بشر وأنت حاقل معك عادل وما أنت متحكم في أنفسك وجاهدك نتعرف وجاهدك نترف ما بالله أنك حاول أنك كنت إيش كنت خير إذا كنت سمعت أن في هذا إذا حاولت تجد منها فالمفروض في أي موعظة يعني حال واحدة باستفادها منها باستفيد الإنسان فائدة كبيرة جور فزي ما بيحاول يستفيد ويقنع نفسه ما بفائده وان ما يجهد يأثر على نفسه ولا يجهد يسوي شيء قال برجع يعني حتى كما جاءت المحاضرة ولا وعظ والله, والله يكذب يتعجل من الجور نحن بورك كان كما من والله يبعيه والله يبعيه والله يبعيه. قال حين يوعظهم النبي ولا يبعيهم ولا يوضح لهم قال بيهربوا قال يعرضوا عن تذكره قال كأنهم حمر مستنفرة قال حميله اللي تهرب من الاسد فرت من دسوار فما تباهي ذكرهم به ولا لانك تنعون ما هم مستفيدين وما عاد تعيث ابون من الاستماع واحنا عندي احنا ما نسين نستفيد وعندنا ما هم ذوي لنا شيء ولا احنا منتفعين ولا بفائده ولا, ولا ولا ولا احنا, إحنا جهدا امال ممكن يتغير حاله ما كذي احنا ما هم زالوا يتغير لا أفجع به رغبة حتى ولا فينا تحمل سمع الكلام إذن السبب يعني فينا السبب فينا في ف يعني في حين قل الله ذا حين يدعي البعض يهتم واحد للبعض والتذكير يحاول واحد يستفيد منه وأن يعني المؤمن عادة والمؤمن هذا المفروض أن يجيه قلبه واعي وقلبه مهتم يحاول أن يفهم وقلنا لكم يعني قلنا مع الناس دخلوا أمثلة كثير على هذا انت ابن بيأثر فيها الإنسان إذا واحد عقد على العزم على الشيء ولا أقنع نفسه بحاجة بيأثر ويجتمع له يجلب هنا قال, قال الله في هذه السورة قلنا هذا إيه؟ بيخبر النبي جاءت بهذه العقب وموعظة جاءك موعظة إذن يعني إيش باي يستجد منها النبي وإحنا إذن كن نستجد من أي موعظة من أي تذكير قال وذكرى للمؤمنين أيضا تذكير للمؤمنين والمفروض إن يعني إن التذكير بينفع لكن يعني بينفع عادة المؤمن فالمفروض نسأل نحن توجد في نصف الإيمان ونحن يعني نتذكر قال وذكر إن قال تذكر الذكرى تذكروا من يخشى ويتجنبوا الاشقى الذي يتجنب هذا الأشقا قالوا ماذا الشقي يعني الذي في بالشقا المتفوق بالشقا قال الذي يخرج النار الكبرى قال وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلٌ يعني, يعني بعد ما عدت الحجة وأوصلت انت الكلام إليهم وفحهمت انتموا معهم مع اب منهم أفعلهم لما فعل الأنبياء خلكم على مكانتكم قال عَلَى مَكَانَتِكُمْ على حالكم هذا إنا إيش أعملون نحن نعمل على غناعتنا والله برجع إيش يحكم بيننا وانتظروا إنا منتظرون هم بيقولوا باجي للنبي مصيقه باجي لهم درواش قال ها ريعوا ونحن نعم ريعين ونحن ننتمر لأي ربي يجعل لكم عذاب باي عزلكم إما بيده ولا بأيدينا وانتظروا إنا منتظرون قل هذا إحنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله يقول الله ولله الله اللي غيب السماوات والأرض يعني هو الوحيد الذي بعلم غيب السماوات والأرض فلا يخفى على شيء في ذن باي على كل عمل ولن يضيع أي عمل لله غيب السماوات والأرض وإلى يرجع الأمر والمتحكم في الأمور والمتولي للأمور والقادر على يعني تثيرها يرجع الأمر اليه وإلى يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه لأنه ليس الحقيق بالعبادة إذا نعبده فقط وتوكل عليه واعتمد عليه لأنه هو الذي يديه كل شيء وما على شيء اعتمد على الله والله ينتوليه لكل هالأمور وإذا أراد الله حفظك ما يمكن أي واحد يضرك ما بالشيء كذا لا يستطيع يحفظك ما بالشيء يمكن يحفظك ويضمن لك الحر إلا الله ولا بالشيء جادي يضرك مهما كان الأمر إلا أجي إلا الله والله زي ما نع ما نع ولا يهتف فيه أي أمام قدر فيه شيء إليه قال إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وربي ما تعملون ورب ما بغافل عما ما تعملون أنت مهم تعملون يقول النبي يعني إن الله يدرك كل الأعمال وجايب كل الأعمال ومحافظ كل الأعمال وهذا فيه أنت فالإنسان إن بيجيش عليها حساب وعده ما بيغفل عن شيء ما بيجيش فوت الشيء حتى إذا حتى ولو بلغ الإنسان مبلغ من ال من الفلاح والتدوء ضروري يكون ينتبه ويجيش ويزيد ويزيد لكن إذا عند واحد بعض الناس إذا السبر بليلة ولا بيحاق على الفلاح ولا لا محرف عندك دولة جنة وما عاد عاد ينتبه. ينتبه يعني في ويعني منتبه مستيقظه يعني منتبه مساله مثلا بيقولوا المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المفروض المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن يفعل يصلي ويصوم المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المفروض هذا كيف القضية؟ بعضهم بيقول المفروض إنه يعني لا يخاف على يبالي بالنار ولا شيء ما علنا، وبعضهم يقول لا يخاف من النار ودري إيش؟ المفروض إن المؤمن يجمع بين الحالتين، يجيه مطمئن يعني أج بالله يعني متوجع من الله إنه يدخلها الجنة، لكن وفي نفس الوقت يجيه بالخاف خاف إنه يجي, يجي من أهل الجحيم. حق بحيث يتبع هذا الخوف إلى الاجتماع والتركيز لأنه لي بخاف يجب انتبه حين يتبع لأجناء عصي حين يزوي كذا لا يتبع لأجناء عصي حين يتبع كذا هذا ذا بيحدث نتيجة الخوف أذي ما عد بخاف ولا ببالي ما يجيخ ويدعز كم من حاجة وارتكب كم من حاجة ما عد بخاف أنت ينقذوه جيد فليه يقترب نفسه ويقولك خلاص ينقذوه جيد ولا عد عليه ولا ذا ما يوده فلذا كان يعني أكبر العلماء وأفضل العلماء وأفضل الناس والأثرياء والمشهورين مثل الأئمة أهل البيت في الرسول الله يعني بيعرض الحالة من الخوف والحالة من الذل حالة عجيبة كان أمير المؤمنين يعني بيه يغما عليه يقدر أنه قد مات يقول عبد ليكن ساع وده ما يعني أني خرج يقول واحد من الناس مات أمير المؤمنين والله قد من لها الجنة وشير كيف كان بمتاره بي... و... كيف كان دين العابدين كما قالوا بالباق بالباق يخلي فما بداية توضع قالوا بخفر كذا من الخجل من رائلا بي ربي وانو يعني يتكيب ربي جاء بدي خفر يكون يعني يكون خوف ورسمام شديد إذن مفرد بجوف الإنسان شيء من الأذن من الخوف يعني يحمله على أنه راضب في كل أعمال لا يقدر واحد أيه يجوا واحد يعني يدري إن الله حليم ان الله رحيم والنبي يعني أيه نماه ما مضي يعني لا أخلص أن لله وجات يعني بدأنا نديرك في ضاعت الله ما مضي النبي كان معه مهما كان لكن وانت وانت كل اللي ومراعي ومراد حل قال يعني قالوا تقوى بعضهم فترس تقوى تسير جميل كيف التقوى قال انت في في طريق فيه شاف قال قال ما هو كما زرع الثقيل دي الشقه بيرفع الباب في الطريق لا كان كذا وكذا وكذا قال التقوى كده انت في الحياه تنجب مهتم ومركز لا تعيش ايش في ربي هذه هي التقوى هذا هو خوف من الله والخوف من عذاب جهنم فالمفروض إذا كن يعني حاول الانسان يستفيد من الوعظ ومن التذكير في اي يعني في أي مناسبه في اي وقت ويدري يعني حتى انه خاف ان واحد يتجنب عاد يفهم ولا عاد بيحاول يزيد زيد بالله بيزيد بيزيد يعني سوء وعاد بيزيد الله ان يوفقنا اياه الى ما يرضي الى هنا ما مع عبد الله ان شاء الله في العام القادم